أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم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 ننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غيرها أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي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 وعليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون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 ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبعون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض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 ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آيَةٌ من رَبِّهِ فقل إِنَّمَا الغيب لله فانتظروا إني معكم فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستتهم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 وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم امين أما بعد أيها الاخوه الأفاضل أيها الأخوات الفاضلات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته درسنا اليوم أيها الاخوه سيكون الحلقة الثالثة والأخيرة من حديثنا عن الهندوسية عن الهندوسية وأيضا سنجتزئ بوقت بإذن الله تعالى لكي نصل هذا الدرس بشيء من حديث وتفصيل نوضح به بعض ما غمض في خطبة أمس لأن بعض الناس طلب إلي هذا قالوا هناك أشياء كانت مهمة جدا في آخر خطبة ولطيفة ولكن نريد أن نتعمق فيها أكثر طبعا بلا شك كانت إيه؟ كتعليق وتغليق للخطبة كتعليق وتغليق غاتمة للخطبة نريد إيه أن نوضح بعضها، وهي بلا شك أهم من هذا الدرس وأم حتى الموضوع الرئيس الخطبة وأهم من كل شيء أنا عندي ما يتعلق بالله تبارك وتعالى وحسن تنزيهي، وتقديسي، ومعرفة تسبيحي على وجهه، إن شاء الله نكون من أهل تسبيحي على وجهه أو بعض وجه الذي يرضى خير من الدنيا وما فيها وكما قلت في الدرس السابق لا أجل ولا أفخم ولا أجمل ولا أحسن ولا أكرم الحديث عن الله تبارك وتعالى الإنسان لا يمل من هذه الموضوعات على كل طيب كما وعدناكم أيها الإخوة سنتناول اليوم مثلا موضوع المراحل الاربعه للحياة في التصور الهندوسي في التصور الهندوسي نعم طبعا هذه المراحل أيها الإخوة تخص أساسا وأصالة طبقة الابرهمانيين الطبقات سيأتي بعد قليل الحديث عن الطبقات أربع طبقات وهناك طبقة إيه؟ المنبوذين هذه طبقة بحيالة لا تدخل في التقسيم إيه الطبقي أو في الكاستن أو في الكاستن سيستم يعني لا تدخل ولكن سنتحدث عنها بعد هذه النقطة مباشرة إن شاء الله وتعالى فأساسا هذا التقسيم الحياة يخص لبرهمانيين لكن يمكن لأبناء الطبقة الثانية المحاربين كشاترية مثلا أو طبقة الفيشيا طبقة يعني المنتجين الصناع والزراع والعمال المهرة الفلاحين المهر ايضا يمكن حتى الشوذر يمكن ايضا ان ياخذوا بهذا المهاتما غاندي مثلا لم يكن من هو ولكنه وصل الى اعلى درجه يمكن يصل اليها اللي برهماني سنياسي سنياسين بالانجليزي سنياسن فهو كان من اهل هذه الخبره الروحيه والمهاتما لقب وليس اسمه يساوي السنياسي يقولون السنياسي او المهاتما يمكن آه. ونظامهم أيضا أيها الإخوة الفكري آه. وعاداتهم وتقليدهم الفكري توجب توجب على جميع ابناء الطبقات أن يحترموا من اكتسب هذه الخبرة الروحية حتى وإن كان من الشودرة هذه الحالة انتهت يعني واحد برماني لم يكتسب هذه الخبرة لم يصل عليه أن يخضع وأن يحترم وأن يبجل الشودري أدنى الطبقات هذا هذا العبيد والخدم يعني تقريبا خدم ما في استعمال حقيقي لكن بعض العرب يترجمون هذا آه. هذا الذي في رتبة الخادم والتابع الذليل أيها الإخوة يصبح الآن أعلى هذا استثناء جيد وهذا يلطف يلطّف من جمود ومن قسوة وفظاعة إيه النظام الطبقي النظام الطبقي موجود هذا حتى نكون إيه يعني وحتى ال ال شواهر له نهره في كتابه العظيم اكتشاف الهند آه. كتاب الذي قرضه ألبرت أينشتاين كتب ملحوظة بهذا الخصوص آه عن المهات غاندي كيف أن هذا الشخص الذي ليس من هذه الطبقة استطاع أيها الاخوه أن يصبح القائد الأعلى على حد تعبير نهرو للهند وأن يحرق قلوب الملايين وصح بدون قوة أو إكراه أو موقع رسمي أو بدون حيازة مال إنسان فقير بوزن ستة وثلاثين كيلو بلا مال بلا بيت بلا قصر بلا مجد آه. بلا خلفية اجتماعية راقية أبداً لذلك هذه الامم عندها قسمات عظمة أيها الاخوه نحن إن نتعلم أن نكون هكذا من ديننا تنين يحث على هذا لكن أين؟ أين نحن من هذا؟ الآن انظر في الناس حولك ها؟ هم لا يبجلون تبجيلهم من أوتي السلطة أو مالا العلم المحرفة والخبر الروحي الولاي هذا يأتي آخر شيء هذا كلام فرع وتطلب هذه الأشياء أيها الإخوة من أجل أن نتوصل بها سلما إلى المال والسلطة والتنفذ يا ريت يا مولا أدعي لي أربح الصفقة هذه أدعي يعطيني خطة سحرية حتى ولا خطة ولائية تقوائية حتى أصبح إيه في موقع متنفذ كبير إيه سخافة ما فيش عندنا نضج لا روحي ولا نفسي سخافه سخافة وهذا الآن يعني إيه يكتسح الأمة المزاج المادي الجلف الغريض الفاسد هذا المتعفن يكتسح الأمة لكن امه أمة كالهند هذه لا تزال أمة عظيمة بلا شك كالأمة عظيمة مهما حاولنا إيه أن ننقص منها تحترم شخصا. وتخضع له وتبخى له هذا الخضوع والبخوع من أجل أنه صاحب خبرة إيه روحية وفكرية عميقة جدا جدا هذه أم عظيمة إنسان فقير خالبان ليس من الطبقة الأعلى أيوة الإخوة وليس عنده إيه مظاهر جمالية حتى ولا قسمات ولا وسمات ولا شيء آه ونهره صوره يعني صفيه وحواريه يحترب بهذا آه يقول لعل هذا يشكل اختبارا جيدا للوقف يفتخر بثقافته طبعا وحق له على هذا يشكل اختبارا جيدا للوقوف على الخلفيه الثقافيه للأمة اقول الام الهندية حتى تعرفوا ثقافتنا ما هي ثقافه تبجل المعرفة وتبجل العرفان أيها الاخوان انسان متروح وانسان عنده ايه معرفه حقيقيه بالحياه وباسرارها اكتنى اه اسرارها ومعرفه توجهها الشعوري واللاشعوري ول الاجابه على سؤال لأي نوع من القاده تمنحها الام ولاؤها عشان تعرفوا صح أمة عظيمة والله تحتاج هذه الأمة مثلها لا تشوف الآن ولذلك شوف يعني كما قال علي عزة رحمه الله عليه وهذا على فكرة مش مخوط علي عزة هي مثل فرنسي اه مثل فرنسي في اه يقول لا يوجد شعب يستحق خيرا من زعمائه لن نريد أن نسمي الآن الشعب الفلاني والشعب الان. كل شعب هو يستحق هذا الزعيم الذي يجلس على أي على أي على أكتافه كل شعب أيا كان وما شاء الله ما أسعد الشعوب العربية بزعمائهم لا تستحق أحسن منهم أنا أقول لكم لا لو استحقت لنا لتهم بس الاستحقاق مش إيه الاستحق أحب كلام فارغ. أنت بتحب ولو وديت السلطة ستكون مثله. تحب السلطة. كلام فارغ. أنت بتحب الكلام. مش مشتعد تدفع ضريبة حتى يبي خول كلمة حقوة. كلام فارغ. هذا كلام فارغ. ذبح الأمة لا. ولذلك لا يوجد إيه شعب يستحق. أي ثقافة؟ ثقافة. تبني إيه شعب بحيث يحسن اختيار إيه. أنا مغتاظ جدا جدا من شعب الفلسطيني. أنا فلسطيني ومغتاظ جدا. قبل أسابيع ربما مش أكثر من ثلاثة أسابيع. أحد إخواني. آه كان عندي زينا في البيت وقال لي والله يا أخي أنا أريد أن أصريحك لكن خجلنا قلت له بالعكس أنا الحقائق لا تهوج بفضل الله أنا عندي هكذا نفسية وعقلية بلا شك آه أنا مسلم عربي فلسطيني اعتز بإسلامي بالعروبة بفلسطيني طبيعي مثل كل إنسان آه ولكن الحق عندي قبل كل شيء يش رأيك حتى الإسلام الزائف أنا لا تبنى باسم الدين شيء زائف ما ما تقولش دماغي آه مش باسم العروبة بس إني فلسطيني هذا كلام فارغ أي فلسطيني في الحق عربي في الحق مسلم في الحق غريب لا ما يميش ها تنتقدني أنا شخصياً آه طبعاً تنتقدني آه لابد أن أخط النقل ليش لا من أنا مش اله انا اخضع بعض النقل لما اغلط وخلي غلط أخطأ طبيعي فطبعاً لما غلط غيري باسم الفلسطيني بده له غلط وبده أخبر كل عالم يقول له غلط أنت غلطان ليش لأن الفلسطيني مثل إله ما واحد منه حدا يتكلم عليه هذا كلام فارغ هذا غير التفاهم وإحنا عندنا من هذا كثير جداً جداً. كثير جداً جداً. آه. هو مستعد يتكلم على زعيمه تعال أنت من بلد عربي آخر لك لا تأخذوا العز قال بالاثم عزت تأت... أنت الثم إيه وعزت تأت... إيه وكلام فرغي هذه ساري تفاهات هذا شخصية تافع وقول إيه قلت له يا أخي احكي بكل أريحية أنا رجل طالب حق وحقيقة وحبها قال لي أنتم تستحقون ما يجري عليكم قلت له بيا في الملا قلت له أقول هذا دائماً لأهله وأقول هذا حتى لإخواني شعب الفلسطيني يستحق ما يجري عليه أقسم بالله طبعاً في منطق لا يصحب على فكرة المنطق الرب تبارك وتعالى مش مثل المنطق الأفراد مش منطق شعوري وعاطفي تخيل أي لو كان الله يألم بألامنا يألم مثل لا يتألم لا موقع عالم في العالم هذا رب يا جماعه مش قادر يفهم تفكر ربنا ايه انه اب قاعد فوق على العرش وقاعد كلام فارغ تروعه مناظر الاشلاء والدماء وقتل الاطفال وسجن الناس وانتهاك العه هل كلام فارغ انت تفكر هو بأمره لا يرضى ولا امر بها لكن لا تروعه كما تروعونه فكروا في فيها زي ما بتالم يعني في الدق ما في استفراغ انت تتحدث عني شو انا عن انسان قاعد انت بتتحدث عن انسان هنا رب أنا فما هو رب؟ هذا الرب هو اللي يحدث الزلازل الوبراكين وتختم مئات الألوف في لحظة واحدة هو نفسه ولا مصدحية؟ هذا اللي بده يخيم الخيام على عالم كله في الأخير ويهدم كل هذا المعمار الكوني في ساعات هو نفسه لا إيه إلا هو هذا رب يا جماعة، مش أي كلام افهم. عشان عليك أن تفهم تماما إنجاز التعبير إيه؟ منطق الرب عز وجل من خلال الكتاب المقدس ما بقول بقول واتقوا فتنةً لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يلا. طب متى إيش المنطق؟ معي عليها اخذ زمان عمل استخرج لها قوانين دقيقة من الكتاب والسنه ومن التاريخ بس باختصار والنبي قال الكلمه اذا كثروا الخبث إذا كثروا الخبث خلاص الفتنة تعم الجميع لا تستثني احدا الصالح والطالح ويبعثوا الناس على نياتهم ما تنسجن تبهدل نهزموا الكل بده يتلقى الشيء على راسه فاحنا لما بنعرف نصطيني يكون أكثر من نصه تقريبا يعطي ولاء لامثال محمود عباس وزمره محمود عباس الخونة والسراق واللصوص أي بيستاهل بيجع بق أبوه شعب فلسطيني وهو شعبي وبعلمه وتمزق من كل شيء يجري علي. بس بيستاهل المنطقة الاجتماع بقول منطقة المنطقة دي بقول بيستاهل وحيد الله يستاهل على فكرة ومش حينط ومش حيرفع راسه تتخيل الشعب الفلسطيني هذا لو مثلا سبعت إيه عشري هي سيدى اه؟ ولا اثنين واتعشري ولا ثلاثة وأرباعي حقيقة آه عفت ولاءها للناس الوطنيين الحقيقيين مستعدين ضحوا من أجل القضية مش الصراخ مش في دقيقتين كنت واقف في السويس أو في دبي وفي كذا مناقصات بمئات الملايين بس مش عارف الفلسطيني الغلبان الجعان الحفيان اعططوا الاهل هؤلاء وبسقط على هؤلاء قلت لهم لا ليس لكم أي خبز بيننا، ليس لكم مكان عندنا يا جماعة اللصوص التافيين انتم فضيحة، انتم عار اه أنت خليتوا اليهود العالم يقولوا هذول عار على الفلسطينيين يهود العالم يا أخي يهود بس مش ساينه قال لك مستحيل ايش بصير هذا كيف كيف السلطه تفعل هذا بشعبها كيف سلطة ترفض أن تدين إسرائيل على ما في غزة كيف يا أخي شيء جنن يا أخي لا لا لا تفهمي السياسة مش بدي بديشها فهم السياسة بهذه الطريقة يعتبر انتحار بديشة فهمها إذا هذه السياسة مش ح... مش حال بفهمها فهمها أنت أخون وتابع مسؤول الخيانة أنا مش أفهمها كويس عجبك إنه قال مش في الس... مش في مينه لا نريد الفهم دخلينا هنا ونسلم الخيانة ونمارس الخيانة ونتبجح بالخيانة أمام العالم المحل والإقليم والعالم بكل بجاحه يا اخي ما صار عندنا اقسم بالله وجه احنا سنخجل هذه صلطتك هذا رئيسك هذا وضعك تشوف عليك معناها هيك العالم صار يقولنا معناها ببساطه هيك تشوف عليكم واخذوا يدكم حسب الله عن وكيله ابن استاهل لانه الشعب نصه كذاب نص معناها خليه يسمع الكلمه هذه شعبنا نصه كذاب للص لما نصه يعطي أصواته لهؤلاء الكذابين المجرمين ايش بيسوا قاعدين آه. لا ما يموش. ما يموش. صرت اشك معناها ها يقول بدهم قضيه ولا بدهم فلوس ومرتبات ومصالح يا حبيبي وكروش وعمارات وقصور ايش بدهم إياه؟ وإسرائيل فهم اللعبة إسرائيل عندها عنده ورقه باستمرار الفلوس والساعدات والصفقات وعارف اللعبة كيف يعرفهم شخصيات حقيره حد يقول ذل هذول الحقره اي ذنب الشعب ذنب انه بايدهم افهم افهم ليس هذا زعيم اللكن وأنا قلت مرة هذا يجري على الامه في كل مكان اقسم بالله هنا على مستوى بينا على مستوى ناس مستواه زين هيك 500 600 ابن يستاهل لا بنسمح لواحد يعتلي المنبر حاشاك ايه اه أجهل مما إيه ينتعل هو ابن يستاهل طب ما أنت طبيب وانت مهندس وانت اقتصادي وانت مر ليه مخلي السور ما يهد المنبر ليش قولوا تعال انت اهبل انت قاعد ينزل لا أنا طلع عليك ايه بتخبص قاعد أنت؟ بنشوفه في التلفزيون بالله بيطلعوا كلمه مجانين يا أخي. أنا واحد بقول هذا والله مجنون يا الخير لو أي واحد عنا سيشوف لك هلها شخصية مش طبيعية يا أخي ايش هالي, إيش هالي؟, إيش هالي؟, إيش هالي؟ يا أكيد شفتوها اوه ورمضان العشرة البيت العشرة هلا قلت ايش هذا لا ولا قوة تأليها كلها والله العظيم طب انت حال تكتئاب قلت يا أخي كيف يسمح لهذه الشخصيات يعني هذا دين نحن هيك وصلنا للدرجة نحن قضيانا على جميع المستويات وعب عنها مثلها أولا ايش النجاة بظن فينا يا أخي لسه في الأمس القريب كان يطلع على التلفزيون أمثال الشيخ محمد الغزالي، الشيخ يطلع كان الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه شيخ الأزهر حالم فاضل عبد الحليم محمود الشيخ محمد أبو زهره علماء أئمة أئمة جبال علم ومواقف بعضهم خرج السجمون بعضهم كذا، فلاس مش علماء ومؤلفات وكتب ودراسات هذول كانوا يتكلموا السلام عليكم بأدربوا بهدوء يتكلموا في فكر في علم الحين طلع لي اللي بشنب واللي من غير شنب واللي لحيه مترين واللي لحيه نص متر واللي 3 تربيع لي شي يجنن واللي بيصرخ واللي بنطم دعاي يقول لك الداعيه تحت هم بيج دبليو دبليو كذا واللي كل يوم بيعمل لي كذا عنده حركاته اه ستيريو تبك هذا حركات كذا بضل بيجلي هيك وكل لحد بيجيب لي حديث على كيفه الحديث من على هيك شكلي مقرفه مقززه ايش في هذه الامه ايوم السبح كل احلى بقولها سبحان الله جزا الله قطر خير الجزاء اقسم بالله هالدويره الصغيره هذه بقدر على موقف السياسي الثاني لكن على الاقل عملت لنا شويه إيه قنوات من اروع ما يكون يا اخي في رأسه طبعا بالنسبه لنا القناه الوثائقيه هذه هذه كان موضوع امي العربيه من سنه 1950 يوم دخلنا التلفزيون ملون نعمل وثائقيات شوفوا انتم ايه قنوات البريطانية كم وحده وثائقيه شوفوا فرنسا يا بابا شيء لا يصدق شيء لا يصدق مش الاسطوار هذا التاريخ قناه واحده لا لا لا, لا. في قناة التاريخ العام، في قناة التاريخ الحرب العالمية الأولى، بس الحرب الأولى، واحد الحرب العالمية الثانية، واحد مش عارف إيه قادتهم مش عارف إيه، وده يقول شاغل كل العلوم قنوات، قنوات، كل واحد عنده قناة، والفيزيك قناة، والكذا قناة، إيش شو هاي؟ والله العظيم، شوف الأمريكان أوان، لأنه فيهم تافهون طبعًا، وفيهم ناس تعون متعوشوات، وفي كثير ناس يحب الثقافة، كلتول، كارج، كلش، سينس، بس نشاف تعلم، تتعلم يا خيال عنده وقت تتعلم، ما الحرب ما في، ولا واحد فكر. مصر أم العالم العربي أساس أم الدنيا قال ها للأسف إيش بيساوي النظام المصري هذا إيش بيساوي المسؤولين يا أخي حلقة لمسطى محمود آ أروى حلقة كانت العلم والإيمان كل أسبوع مرة وحلقة هيك الدين بين السائل والمجيب إيش حاله في فسوا خمسة وأربعين دقيقة والسلام عليكم هطول الله والباقي نردح أسبوع كامل نردح أفلام عاد الإمام والسخافات على كلها وقلت الأدب تبويس والتشليح والبلد الأدب والسخافة لي ليه مد عمروش قناة وثائقية ترفع مستوى الأم التعبان هذه أقل الأم ثقافة على أذكر أنا كل ما بعيش وشو بخبر ما في له ثقافة ومش أنا بختبر حتى الناس العوام أنا بختبر المفكرين دعوني العرب والمسلمين ولا حاجة تعبانين فرغين تلاقي أي مفكر غربي أحسن منهم يا جماعة الخير عنده مصداقية على المزبوج جيب للمقلي جدا ما فيش ما فيش كنسبي موعول كلام فارغ جيب مفكر عربي يشكل رفرنس إيه عالمي يعتمد في العالم ودايم برجعون ما فيش يعني. كم واحد خمسة ستة عشرة كم واحد ياباني بالالاف كم أمريكي مئات الألوف كم أوروبيين مئات الألوف كم إسرائيليين بالمئات كم الهروض بالألوف وصينيين بالألوف وفكرين عالميين وفكر عالمي حكرته حق... مرة أنا تشوز لايف هذا اللي هو الإكيدة هذا دايساكو إكيدة بحاورة ونبي شيء مش طبيعي ونبي كان في الستة وسبعين من عمره وإكيدة في تنة من عمره شوف الحوار يا أخي شي شي بالله تفكروا قدام توم يعني بضيع هي واحد لا من يحمضوا توم بنفسه هذا قدام الياباني دايساكو اكيد 43 سنة عمره مش مؤرخ ايش فيلسوف عالم في الأديان بشكل دقيق جدا جدا اهو اه التكنولوجيا انا مش عارف ايه المذهب الاشتراكي شيء مش هذا الرجل حوار في التلفزيون في البيبيزيه كان كتب في كتاب انا قرات الكتاب عجيب غريب جدا جدا وغير قاعدين هيك اثنين يا اخي فظيعين يا اخي اقسم بالله العظيم شيء مخجل وتشوف اليوم متخصص يجيك مؤرخ عربي متخصص يتكلم جا أطفال مو ده خاصس وجا يلو بدو تستضيف الجزيرة ولا غير عربية عن الحلقة الفلانية محضر حاله وجاب عن محمد حضر حاله نيلة شيء لا يصدق يا أخي يعني مش عارف يقول التاريخ في جامعة كذا كذا واحد تاني عميد العدب مش عارف يتكلم كلمتين يا أخي مؤدبات كلمتين بالنحو العربي كلام فريق وما ما شويه. ترتفع ثقافتها شوي ترتفع ثقافيته تصير تجر تتعلم يا أخي تدرك انها جاهله يا اخي تقول احنا جاهله منين فعلا نزلت تعلم يا اخي مش بس شهادات طيب الشهادات كلها كله بده يحمل شهاده ورقه مش فاهم حاجه هو يلعن ابوه الشهاده شهاده ايش خليك خليك على الشهادة الشهاده عندك شهاده كله بده شهاده عنا عدد شهادات رهيب بس ما عندنا مثقفين حقيقيين اقول لك معن... فارغين. كلام فارغ كم دوار سعيد عندنا ودوار سعيد لانه عاش في, في... في... في امريكا بس عاش مرات في امريكا لو ضلوا عندنا ولا عمره بيصير اي حاجه هذا ولا حدا بيسمع فيه هاي المثقفين دخل مسميه ألف ألفين ثلاثة تلفزيون ورسائل. لا نقول عنا أمه عندها مثقفين هذه عالميين ما عندنا. وضعنا صعب جدا تجديد. ما بعرفش يتخلي هذه الدخلة هذه. لكن الله المستعان. فنرجع أيوه الإخوة. على أساس موضوع الغندي هذا صح. إيه. فأنا ح... اليوم حدد في نفس الكلام بقرأوا في كتاب في كتاب ال النهره ال... ال... ال... ال... ال... حدد في نفسي. قلت هاي زعيم كبير هذا برايم Minister كان هذا بفتخر بأمته وعنده الحق. شوف أنا كيف مقرض الكذاب. إيش طين قرأ الكتاب جزئين. خاله من الفيزا نسبيا قرأ كتاب ألف في تاريخ الهند اكتشاف الهند مين أينشتاين يقرأ إيه شوف كتبه أنت تقول عز أي سيا كتب فلسفي أو أفكار ومواضف كتب ثاني لآينشتاين فلسفي عميق جدا جدا لو دكتور فلس في كبير عربي والله ما يتكلم في فلسفة العلم مقصود بالله في فلسفة الفيزياء ما في كلمتين تعلم فيزياء محددات ت ت ت ت ت ت ت ت ما يعرفش ما يقدرش مش شغلته أنا تبع شهادة يوكل فيها صد الجامعة بس كلام فارق كله هذول لا يا إخوي فجاءنا في البيولوجي وفيلسوف كمان في نفس الوقت في الجيناتك وفيلسوف رهيب كارلسن زمان ناس نقول الله يرحمه بس يلا كارسن كيف كان هذا مدهش محير ما عمره ثلاث ستين سنة الرجال مدهش مدها الفرق كان أكبر علماء ناسا ها مسؤول عن أشياء إبداعية كان في في الفضاء بالذات ها وشوف كت الروايات اللي بكت والكتب نفسه، باليانزان، باليانز هذه، وتنانين عدن، والنقطة الزرقاء عن الأرض، والكون البرنامج تبعه حول كتاب، مش طبيعي بالمرة، مش ساحر، ساحر أقسم بالله، مع الناس من الطراز هذا لأنهم لا لا تحترم العلم، ولا تعرف قدر العلم والثقافة، فنهروا بعلق عن إيه، بعلق على هذا الموضوع بالذات يا جماعة، إنه الهند كانت بقول ولا تزال ترفع العلماء والعرفاء مرتب خاصة. لا يرتفع فوقها لا ملك ولا سواء قال الملك والمال يثير الرهبة والرغبة والخوف قال لكن ليس كالمعرفة المعرفة تثير الاحترام والرجال عندنا قال كنا وما زلنا هيك وقال هينة في القرن العشرين واحد هذا خلينا رئيس علينا وزعيم الكبير جوعان حفيان مسكين ما عندوش ولا حاجة قال قال هو زعيمنا هذا برفارات من الأمة تعرف قدر الفكر والعلم أقول سبحان الله العظيم يا أخي أقسم بالله الأمة الأولى اللي كان مفروض إيه تكون إيش بهذه المثابة أمة محمد بل هند بلس الأمة الأولى لازم الأمة الأولى لأنها أمة إيش؟ إقرأة صح؟ نهره نفسه هذا عنده كتاب ثاني قرأته ثمان صغير يعفة. اسمه لمحات من تاريخ العالم في جزء واحد جد هذا جميل جدا في التاريخ، تاريخ العالم كله هذا تاريخ الهند مجلدين أه؟ ولا. نهره هذا تخيل؟ مفكر كبير فأنا ناقش ناقش الناس الكبار الغربيين كذا وعجيب ويعرفوا عن عجوب الشديد بفكر الرجل ناقش شخصيا مش مش أي كلام يعني إذا عبد الناصر لي بليعشين صفحة الميثاق على حلو الميثاق ها؟ سخافات كتيب سخيف عقير ولا بس وفلس زي كتاب كده لقطة القذافي كلام فارغ إيه وجعلوه رب يعني كأنه رب الفكر عبد الناصر ولا فاهم راسه الرجلين هم أول المفكرين زوجة عامة مفكرين مش طبيعي يا أخي عمستوى غير عادي لأنه في صدقية. نحن أم الدعاية وقسم بالله ونفخ هيك الله خارقنا في الفترة هذه فهو قال في المحف في تاريخ العالم قال كل الأمم ولم يستثني امته الهنديه بعتز فيها جدا كل الأمم قال تحتاج في مراحل نهوضها إلى ثلاثة ايه أجيال جيل هذا لاستيقاظ من السبات والغفلة جيل ثاني اه لاكتساب العلم الجيل الاول هذا الإيقاظ هذا بحول هيئ لإحترام العلم ووجوب طلبه، تهيئة لسه في الجيل الثاني يبدأ اكتساب العلم في الجيل الثالث يبدأ التمثل والاستيعاب وبعد ما حيبدأ إيش طبعاً؟ الإبداء قال إلا الأمة الإسلامية شوف فيلسوف ومش ماش مؤرخه بس وفيلسوف تاريخ جواه لا منه هو قال إلا الأمة الإسلامية في جيلين بضربة واحدة اختصرت المراحلة هذه في جيلين فقط قال ليش؟ قال لأنه عندها تتمتع بكتاب مقدس قال كتاب عجيب قال هذا لا يوجد كتاب يحث على المعرف والعلم بقدر هذا الكتاب. فما كانش بده إيه فترة كان ربع قرن إيه تحية إيه احترموا العلم وحبوا العلم ودخيل الله ها؟, ها لا لا لا لا. ورثاء الجهل تخرير العلم ورثاء الجهل لا من أول يوم مفعلة. شوفنا الصحراء شيء عشب كانوا ها؟ شيء مش طبيعي يا ياكي. حب العلم وما عندهم عنده غير عادي أصبحت. صحابي سفر لك من إيه من بلد لبلد عشان يسمع حديثا واحدا تخيل بالله عليكم. والله العظيم شيء لا يصدق من بلد لبلد عشان يسمع حديثا واحدا ومش صحابي بس أكثر من صحابي ومش تابعي وأكثر من تابعي وأما العمل بعد التابعين فهم كثفروا جدا جدا جدا كانوا يسافر في أقل من ذلك كي شو رأيكم بعضهم سافر في كلمة تعرفون هذا في كلمة سافر صفر من بلد لبلد عشان يشوف إيه كلمة بالضبط واحدة إيش هي إيش وجهها وإيش ضبطها كيف قيلت كلمة مش حديث هو حديث جماعة هذولي هذا أنت بتتكلم سطير مش سطير هذه أم عظيمة أم عظيمة كل من يعشق العلم ويعرف العلم يعرف صدق هذه الأشياء أنا مرة خضيت ليلة كاملة الجمعة كانت والله العظيم هنا في الكهف قاسي ليلة كاملة إلى أن برج الصباح أبحث عن تحقيق بيت بشعر واحد عادي ما شوفت حالي خسرت ليلة كاملة من أي الكتب نزل من أي الكتب ليلة كاملة بحب أوثق كل شيء وأعرف كل شيء على وجهي بحب شيءك تخليد واحد قال هو ما فيش شيء في العلم أي ما في شيء في تحقيق عادي الشيخ محمد ايم الشنقيطي قدس الله سره صاحب هو البيان قال مرة في تحقيق مساله ما بعرف شو وجهها قال للصباح ضربتنا الشمس وأنا قاعد بحق وقال فيها شعر ها حلو ولا العلم مقدس شي شو كما قلت هذا شوق ليه شوق على لكن شوف الامه الميتة هذه الان بس والله العظيم ما في ما في بشكل عام شوفنا كل العرب والمسلمين في حول الأرض تعب دليل ما حتى الخطاب العلمي والتحقيق يحبوا الهبل يوم تقوم ويمزع شعره شرخ ويطلع ويخبط في الدنيا وقصص وحديث وحواديث حواديث وخرافات وهبلات حبوا زيك أما اما النوعي لكن بتفلفس يا عاد بتفلفس شنو يكون حد الفلاسفه بتفلفس فنحتاج فشوف نهر وشاهد لهذه الامه لكن كانت هذه الامه الان لا لا لا, لا لسنا منها يبدو لسنا اخلف هؤلاء وين احنا الان بدنا نقوم بالذري عشان نحببهم في العلم العلم العلم انتبه مش شهاداته يا قدير شوف حمل الشهادات والله ما بس وقصد بالله ما بس بصلي مسكين يلا ولا حاجة هو كان بعضه مصل رئيس وزراء كان اللي معرف شخصية بي ولا حاجة ولا بعرف راس برجل رئيس وزراء في بلده صار كلام فار تعبنا بدنا العلم الحقيقي فعلمهم نيجي أيها الإخوة إيه المراحل الأربعة قلنا هذه إيه من حيث الأصل مخصصة إيه لبرهمنيين ممكن غيرهم إيش بلا شك يعتمدها هم شافوا الهندوس يا إخواني وخواتي إنه الإنسان يمر فعلًا بمراحل وهذا من حيث ال الأصل صحيح أساسًا هذا صحيح يعني إن الإنسان يمر إيه بمراحل تختلف فيها قدراته ولياقاته وتطلعاته مش إنه بس بمر يعني بمر لا تختلف يصير في تغيير كيف في شخص شخصيتي في مزاجي في لياقاتي النفسية والشعورية آه حتى الحسية تختلف من فترة إلى فترة وقلنا عدة مرات مش هنقولك المرة هذه آه آه أنا الحياة الدنيا بكون الكريم كيف الله يشبهها بالله واللعب والزين والتفاخر والتق في مراحل معناتها في مراحل معينة فهم قالوا إيش وهذا نوع كما لاحظ نهره برضو نفسه هنا آه. هذا نوع من التوليف بين المتناقضات، لأنه الفكر الهندوسي هذا حير العلماء كتاب شفايتسر اقدرست خ... منه في المرة السابقة فكر الهند كتاب عظيم جدا هذا الكتاب عقده ألبرت شفايتسر المفكر والروحاني والإنسان ال... الكبير الألماني هذا عقده عشان يناقش فقط مسألتين مسألت دور أخلاق في الفكر الهندي بشكل عام سواء الجيني البوذي أو الشميخة والهندوس نفسه كله أه؟ والمسألة الثانية الموقف من العالم قبول العالم أو نفي العالم مسألة مهمة هذه جدا الفكر الهندوس نفسه حير إيه الناس أه؟ على الفكر الحديث الآن البجraphة عن الهندوسية بالذات هو نفسه سيحتار حيشوف فيه معلومات متناقضة لدى كبار مفكرين في تنقض لماذا لأن التعرف عليه تم قريبا يعني عمره لا يزيد على مية وعشرين وثلاثين سنة نتعرف على ولسه وهذا فكر كبير وعريق ومتنوع وشديد التنوع هائل إيه الاتساع تافيتنا تناقضات ها وهم واعيين بالشيء هذا فكل واحد إيه من منظوره كذا وهذا أحد التقسيمات أحد الأقوال أحد وزي ما قلنا ها وفي تطور وفي نماء وفي حيوية ودنمكية في هذا الفكر فما تقدرش أه؟ أنت ميخص ايه من منظور مثلا ايه دايكروني ولا منظور ايه سينكروني مسألة لها في اول درس المره هذه فاالمهم، فالموقف من العالم، فنذق لا الهندوسية رفض العالم واضح، هذه دينات ترفض العالم، لا، هنشوف من خلال إيه، فلسفة المراحل الأربع للحياة هي لا ترفض العالم، نذق لا تقبل العالم وتؤكده لا، في أشياء أخرى تؤكدها ما لا تقبله، إيه، لك لا هي ولفت بين الموقفين إيش المتشاكسين، من خلال إيش، من خلال فلسفة المراحل إيه، تحقيب أنا ممكن نسميها تحقيب الحياة الفردية، تحقيب الحياة الفردية يعني جعلها إيش حقاباً متوالياً، فسمح في المرحلة الأولى يقول الإخوة وهذه المرحلة تبدأ من لحظة تعميد عندهم نوع من التعميد يعني، آه مثل تعميد المسيحي، طبعاً تعرف وإيش التعميد عند المسيحيين وإيش فلسفته، فلسفته إيش يعني؟ الولادة الثانية، أنا هذي هذه هذي كذا، ولد يسميه، الآن أنت ولد ولادة ثانية حقيقية يبدأ حياتك الروحية، حي. نفس الشيء في الهندوسية، والتعميد هذا يبدأ حقيقي في حوالي السنة الثانية. في حوالي إيه السنة إيه؟ الثامنه من حياه إلى الطفل طيب وتمتد هذه الفترة الزهاء 22 سنة آه. يعني هو من الثامن إلى الاثنى ممكن إيه تعمد بيبدأ من الثامنى أو ممكن إيه أهله لعنده 12 فبتمتد من الثامن إلى الاثنى إلى كمان إيه؟ آه. إثنتي عشر سنة, سنة أخرى يعني في حوالي عشرين أو أربع خمسة هذه المرحلة الأولى سنة مرحلة ماذا؟ مرحلة التحلُم التلمذة، الدراسة، خلوا هي الطفل هذا يلتحق بأحد إيه؟ إنه المعلمين اللي عندهم خبرة إيه؟ روحيه ومعارفية. بتصير هذا إيه؟ أذاه الروحي يصبح بهو يلتحق به، ويبيت في العادة معه في البيت. يا إما بيكون بيت الشخص أو بيت التدريس يعني. هو من الزملاء. آه. طبعاً، ولقاء العلم الذي طلقة على يدي أستاذي أو يدي أستاذي يقدم له خدمات الأستاذ. بيخدموا وبروا بيجي بعملوا كذا خدمات خدمات شخصية بس بدفعش فلوس خدمات لقاء لأنو بده تفرغ لك هذا اللي العالم هذا أو العارف الناس كذا بده تفرغ لك فلازم تبرضو تفرغوا تفرغو لابد إيه أن تفرغو وعلى فكرة الشعوب عموما كانت ربما بعضها لا يزال يفعل هذا كم سموهم زمان ايه المستبصرين أو الرائين اللي يشوفوا هذول بيشوفوا لابد أن يفرغوا لك عشان يقدر يشوف بشكل سليم مش لازم تش عقله واهتمامه بأشياء مبتدأة يومية أن يغسل ويطبخ ويجيب رزقه ويشتغل ممنوع هذا كل شيء لابد أن يحضر له وأن يؤثر له عشان يكون دنوع من إيه من الاجتماع والتركيز فيقدر يفكر ويقدر يعمق في الأشياء وبعدين عشان يقدر يعلمنا ويعطينا وفكرة سليم هذه حيث الأصل لابد أن يفرغ إيه بطريقة إيه أو بأخرى طيب ولازم إيش أستاذ وزي ما قلنا إيه إلى آخر هذه الفترة الجميل في هذا الشيء أنهم يؤكدون ليس الهدف الحصول على معلومات هذا شيء مكين مهم عندهم مش الهدف اللي تحصل تحصل معلومات ليس المتعلم في الثقافة الهندسية هو الذي يحصل معلومات أكثر فالفكر الغربي تحصيل العلم العلم والمعرفة المعرفة ذات التربة الهند ذات الفكر التحليلي العميق جدا بالخارج العالم الهند عنده قدرة تحليل في كل شيء بشكل مش طبيعي فعلا فش لا لا إيش الفائدة يمكن أن يقوم الآن مثلا إيه كتاب موسوعي محل إيه هذا اللي اللي اللي الكائن الحي المسكين يمكن يقوم الآن إيه خر خرصة إيه مدمجة حبيبي هذي فيديها دفاوديها هذا هذا يقوم محل أكبر عقل الآن في أخلاص هذي ممكن إيه ممكن تتسعة نص مليون كتاب أفضل ولا واحد فينا لو عاش حتى عمره لو صار يفرز وإيه معلومات نص مليون كتاب ما الفائدة منك شو عندك حبينا ياك موسوعة حية موسوعة تمشي على رجلين يعني إيش بده فيك مش هذا هو فالهند من يوم يومها منشوف من ألفين قبل منا تفهم هذول كلا مش في هذا في يعني يعرف لذلك انا نبهت عده مرات تشوف انت في عندنا الان حتى لما بصير في عندنا نهضه علميه وعندنا نهضه دينيه نهضة صح ايه صحوه اسلاميه اي نهضه شوف حتى العلم الذي يعطى في المنابر والتلفزيون علم معلومات كله ما في تعمق ما تعطيني 200 حديث في جلسه أخي؟ و70 بيت شعر و20 قصه مش هذا العلم يا رجل جيب لقضية واحدة واحده مفهوم غامض مفهوم غير واضح مفهوم اعتاد الناس ان ينظروا اليه من زاويه معينه أبرز لهم كيف يمكن النظر إليه من زوايا أخرى جديدة تثري وتغني وتثمره، وتخصبه وتخصمه، تشعر الناس حتى إيه بأنهم كانوا في غفلة عن هذا المفهوم، مع معنهم يتداولونه ويمضونه عبر حياتي على بعدين سنة، وليش فهمينه؟ بتكلم وش فهمينه هذا العلم المعرفة عشان يصير إيه الإنسان عنده قدرة زي ما قلنا إيه؟ اختبارية يختبر هذه الأشياء روحيًا العجيب طبعًا الهند أيضاً طوم بهذا، آه، صح زي ما قلنا في اليوغا تعرف المعرفة جنانا يوغا لازم أنت إيش؟ تستفيد من خبرة القديسين والنساء وكذا، ولكن لا يكتفى بها. تخيل؟ لازم كل واحد بده أن يعيش هذا الخبر إذا بدك. مش هتلاقيه في كتاب أنت. ليه؟ لأنه في نهاية المطاف، العلم الحقيقي والمعرفة الحقة، المحب، آه، أيها الإخوة، لا توجد في كتاب. لماذا؟ لأنها لا تقال بلسان مش لأنها سر. وتبسيك <صح~> <أستخلط> تاني. لا. اللغة تعجز عنها. ما في رواة. تطالها. اليوم لما نعقب إن شاء الله على موضوع خبرة أمس هنشوف. إنه مش اللغة أحد تانية، الفكرة تبعنا البشري صحيح ما يقدرش إيه يحوم حول حما إيه؟ الخدس الأقدس لا إله إلا هو، ما يكتر شوي مش لأنه قاصر بس، ورطب أقل لا، من ناحية فلسفية في شيء أعرق من هيك لأنه مختلف تماما مش كونه قاصر، والحكاية ايه؟ اختلاف في الدرجة مش في النوع، الاختلاف في النوع، انتبهوا لأنه مختلف مختلف، من دعينة، بشكل صعب كثير هنشوفه كيف أنا عمق اليوم إن شاء الله بعض الأمثلة. وبعض الإضاحات فهذا الشيء جميل في الهند حين كنت يافعا وفي أكثر فترة شبابي كان أكثر ما يؤرقني ويغيظني إنه ليش الله زوجال قدر عين النوم كطالب عين طبعاً مجتهد أكره النوم هذا كنت بشكل واتمنى وأتمنى قرأت مرة عن واحد بريطاني سيخط مش عارف من طائرة أه؟ كان جندياً أو ضابطاً فأصيب المرض لم يعرفه إيه تشخيصه بالضبط أفقده إيه الحاجة حاجه النوم أربعين سنه ولم يكن يكون عليه أي تعب ولا احمرار عيون ولا رغبة في أن أعبد كلام في مرحلة حياتي وطبيعية أربع ساعة على 24 وعشرين ساعة وأكون أشعر بغير شديد ليش ما أكونش أنا يا رب بصير لي نفس الشيء هذا كلا بعدين إلا مشوي بعدين نكبر ننضج فهمت لا مش شرط حكمة الله أحسن من كل الثمانية الفرجة هذه ليش هذا اليوم حكذروا عنه منظور الأول كان منظور إيش معرفة بدي معلومات بدي أكبر قدر من الكتب ألتهمها في دماغي أه؟ وفي عقلي الآن لا برتو وفهمت إنه أول شيء هذا مستحيل لا تستطيع ومش إنك بتتنامش ولو عشت إيه بليون سنة ما المعرفة وخاصة الآن المعرفة تتضاعف كل بضع سنوات قبل حوالي عشرين سنة كل ست سنين الآن كم هم في كل ست سنين الآن ما بعرف ممكن بعد مئة سنة بعدين ست سنوات كل إيه كل 24 ساعة يمكن كل ست ساعات المعرفة كلها شيء جنن فوقتي حتحصل معرفة دي مستحيل هذا بسموه طموح هيغل كان حاب يعمل مخطط لكل المعرفة البشرية وشرع فيها كلام فرع كلام فرع كثيراً أشياء من حكاها كما وصفها والديروانت يعني إيه من التهويمات قال إزان بهالوث كان <تصفيق> فكر حاله هو يعني إيه جاب له المخطط هو قال بهالوث قاعد بهبل ما أهل؟ الفكر بإزاي إيه؟ بشكلات معين يعني ما كلام فرع حق كلام فرع فعلا ما تقدرش ففهمنا إيه على كبر لما رشدنا ونضجنا نضجنا فهمنا أنه مش حجم المعلومات، مش حجم المعارف نوع المعرفة التي اكتسبت ما هي المعرفة التي احتزتها؟ في نهاية المطاف في الإنسان حين يضع رأسه ينتظر إيه لحظة الوداع لحظة مفارقة هذا العالم وهذه الدنى فعلاً سيطرع نفسه هذا السؤال بأي شيء أخرج؟ ما الروح اللي أخرج بها أنا؟ ما هو حجم المعرفة كيفياً اللي أخرج بها أنا؟ ما هو اللي عرفته أنا في هذا العالم؟ ماذا يهمني لما أعرف إيه؟ كل المعلومات الدقيقة في علم الإلكترونيات كل دقائق في علم النبات عن كل أصناف القرود والشمبنزي والمش عارف إيه وإيه ما ومش عارف حالك ليش خلقت ومن أين وإلى أين وكيف وليش ومش عارف شيء عن السر الأعظم لا إله إلا هو عمرك مذكرت فيه مليح وبعمق أنا الآن في آخر أشهر في آخر حتى سنوات تشتاح مشاعر عجيبة لم أخبرها في حياتي في حقيقة أنا متاكد السن عاد مع الطلب المستمر طول حياتي بفكر بفكر واتفلسف وبقفر أبوش بخلي شيء بدأ هل ينضج ونفسيا الإنسان تأهل طبعا بعد الأربعين حتى إذا برغ أشهده بعد أربعين السنة بدأ الإنسان لأول مرة في حياتي ما كنت أفكر كذلك الفكرة كنت أصحابه على الرب العزة فكرة تافه جدا جدا جدا كنت أفكر شغل كبيره وهي فكرة علماء وفكره كتب على فكرة وإما تافه جدا وجدتها بسيطة سادجة طفول فكرة فيه ولا تثير روعة يعني أنا الروعة الحين تأثيني مرات بحس هلا بدها تسحقه تحت جاي لا أقسم بالله بحس حالي بدي تدوه وبدها تطير وبدها تبخر وشيء مخيف وباهر بالتفكير خوف أجن يحصل معي تقريبا هذا كل يوم كل يوم الثاني عمره ما كان يسمع معي قبل هيك ليه غب كنت أنا إيه أتعبد له مش عارف يو أدرو أبكير وأتبكى إيه كبير قاعد على كرسي وخلاص يعني فوق هو شيء زي هيك يعني أو قريب من هيك أوش الآن لا هذا الرب شيء محير جد جدا جدا جدا يستن كل الدنيا يا اخي مش الهنود بس عاد كل العرفاء في العالم كل الصالحاء كل هؤلاء اكبر هم عندهم واكبر حزن واكبر ماساه في حياتهم البحث عن الله عارفينه انه موجود وبيبعدوه هم بحاولوا يبحثوا عنه كيف هو؟ انجاز التعبير ايش طبيعته يعني ايش كنه؟ ايش سره لا اله له؟ كيف هو؟ ايش علاقته بينا كيف علاقته بالكون الذي ابدعه هذه علاقته الكون بشغلات محيره بتجن الانسان ولما تفكر انت ايه فعظم تعاد اللي احاطت بكل شيء وهي اكبر من كل شيء وكل شيء هذا من ابداعاتها البسيطه تنسحق انت تحت وطاه الجلال اقسم بالله ثاني تعتريك روعه غير عاديه شيء مخيف لا يوصف حتى تذوقه وحتى تشعره مستحيل احد يصدقك مستحيل شيء ممكن زي ما قلت لك يعني اقل شيء بتحس ان إيه ذهنك سيعجز وعندك في لحظه تجن وصلت خاف بشغلة أنا وأقولها ممكن وأنا في العادة يقولون جن هذا ممكن عادي والحمد لله أسعج جنونه يكون هذا عادي. جنون شريف هذا جنون ماجد هذا مش جنون تحت ضغوط الحياة وحب المادة والجنس والشهوات والذوق لا جنون في الله هذا سبحان الله شاكل كبير هذا ما أنت الواحد وصل له هذا بعد معاناة برضه فمش معلومات وما وجدت هذا في كتاب لأن واحد علمني لا هذا بالمعاناة الدائمة والتفكير الدائب شفت محاولة إيه طرح أسئلة متواصلة. البساطة الثالثة لما كت مهنيانا وطمنانا وح الشباب وكتب في أفعاله راحت زيالتنا خلاص ما هت نسى زمان أنا برضو شاب لما قرأت قصة أبو حمد الغزالي ما كنت فهمه في العمق ليه ايش اللي الحير الرجل يعني قضايا فلسفية معرفية إبستمولوجية ايه لها حل هذه الإبستمولوجية صح لكن هذا هو بدأ بدأ بالمدخل الإبستمولوجي إيه وانتهى إيه في السر الأعظم الحير وكسلوا راسه السر الأعظم الله عز وجل لكن بدايته كان معليه بالسامولوجيا صح السؤال اللي هو برثان رسل عقد عليه كتاباً كاملا، وهو هو عفو عفو عفو يعني تقدر تقول جوهر إلحاده وجوهر فكري الفلسفي هو ندب نفسه طول حياته خاصة الشطر الأخير من حياته عشان يجيوب عن إيه؟ عن هذه الأسألة هل نحن مؤهلون أن نعرف اصلا برثان رسل ملحد هذا الاسف طبعا هذا الزل زل الحمار علمه في زي ما زل وظل المسكين بعدين ما هو القدر الممكن، ااا المهيئة لعقولنا إيش أن تستوعبه وبأي وسائل وإيش الضمانات؟ هذه الإبستمولوجيا، هذه علم المعرفة، فلسفة المعرفة. أبو حامد بدأ فيك. وجد أن الحس لا ثقة به. لا، الحس لا. أه؟ طيب، العاقل وجد أنه برضه لا. ما متقدرش تتخيل آخر مشوار؟ مصيبة منها. والعقل هذا اللي بحكم على إيش كمان؟ على أدلة الشرع. هو اللي بتلقاها. بحجزة البندية نزل عقل نفسه بدين نفقد في الثقة فيه هذا هو ورطة شك جدا جدا لكن كان جوهر هذا الشك هو السر الاعظم طبعا البحث عن الله وهذا واضح من كل سيرة حياته فمسألة الصعبة هذه شاكل كبير كبير ولا تزال سبحان الله العظيم فإذا جميل من هؤلاء أيها الإخوة أنهم لاحظوا هذا قبل آلاف السنين قبل زهاء يعني إيه أربعة آلاف سنة لاحظوا انه ليس المهم المعلومات ليس المهم الحذقة والزخر فإيه العلمية المهم هو إيه ها؟ نوعية المعرفة. فقالوا في هذه الفترة يطلب من هذا التلميذ آ معرفة من نوع ماذا؟ من نوع ما يوهله أن يكون زوجا صالحا ومواطنا راشدا وإنسانا يضبط شهواته ويضبط سلوكه. قالوا بدنا معرفة من هذا النوع. طبعا مستحيل الحكومة هذولا عاية على مصطفى الصغار آ الأسرار العظمة آ مستمجدريش مش مهيء ولسه وفي عنده شهوات بده يستكملها بده يجرب هو شهوة الزواج. شهوات المطاعم والمشارب والإنجاز والنجاح الدنيوي صح؟ وبعدين بتجرب إيه شغل أخرى تتحقق فيها زي تخدم المجتمع يعني يكون مواطنًا صالحًا لسه ما جربش وش هذا فجأة خليه إذن هذه أول إيه مرحلة المرحلة الثانية يا إخواني ها مرحلة إيش رب الأسرة مرحلة رب إيه الأسرة بخلص مرحلة التعليم بعد 12 سنة الآن له إيه الحق إيه أن يتزوج إنه في عنده حاجات فطرية شو إستفه النضج تول فيه يعني تقبل العالم، إلى الآن هي تقبل إيه؟ إلى حالة لا ترفضه، لا تتخلى عنه حد الآن صحيح فاذا لا يقال الهندوسية ترفض العالم، كيف ترفضها؟ فضل آه. مستحيل تعليم الأول هذاك مش تعليم عرفاني في أرقى درجة، لا آه. تعليم بالعكس ويؤهل إيش؟ لإصلاح المجتمع تإنشاء أسرة صالحة، هذا ممتاز هل بداية المجتمع على راي أوجست كونت؟ أول وحدة قال مش الفرد، الأسرة ايه؟ هذا بأهله إيش؟ أن ينشئ هذه الأسرة أصبح إي زوجا إي صالحا بما اكتسبه من خبرة إي ومن تعليم، فيربي أولاده وتربيه إي راشدة منضبطة، ويعطيهم إي بعض ما عندي، شيء قالوا شيء طيب، وفي نفس الوقت بلبيش حاجاته إي الحسية الشهوانية مطلوب هذه الحاجات، وطبعا قال لك في الأربعة 24 فعلا الشاب يكون ماذا؟ يكون الآن في ذروة قوة الإحساسية. عنده خلاص جموع وكذا وهي سنعته ما يحتاجه فضل تزوج مش عيب ومش غلط هيك دولة الهندوسية شرب ومش شرب وبعيش حوالي برضو اتناشر سنة كل فترة امتد يزواجه الأوله اتناشر سنة بعد ذلك ايش لازم ينسحب الآن هنا تتناخذ ايش الكتب الكبرى يعني هيوستن سميث هذا وانا تخفين لأنه هذا من كبار علماء الأديان في العالم على الإطلاق حدثتكم عنه مرة ومرتين كتاب وزع ملايين النسخ حول العالم الرجل ناسك آه يعني بيحاول هو يكون يمكن صورة أخرى من راما كريشنا راما كريشنا في القرن التاسع عشر أكبر نازك وخديس هندوسي جرب الوصول إلى الله عبر الطرق الدينية العالمية المختلفة فحاول أن يصل إلى الله عن طريق عن طريق التجسد في شخص المسيح دخل التجربة هذه كريشنا وحاول أن يصل إلى الله اللا شخصي الكامل التجرد الذي تملي الاعتقاد به التعاليم القرآنية وحاولي نصي الله عبر طريقة التخليدية الهندوسية تجسد ايه في عالها وخاصة ايه في كريشنا نفسه هذا اسمه راما كريشنا نفسي قبل الميلاد وفي الأخير قال قال وجدت النتيجة دائما واحدة الله هو الله هذه كلها الطرق مختلفة إلى قمة الجبل مختلفة قبل الوصول القمة وحين تصل إلى القمة تندمج الطرق كلها أنا حرد عليه طبعا أنا لا أعتقد بهذا حسب ديننا ما بعتقد بهذا طبعًا هو صادق أن هو نفس النتيجة صح بالأشق طبعًا صح في الأخير حصل نفس النتيجة والمسيح العارف أنا بقول لك المسيح العارف العميق حيصل إلى الله وعنو المسيح هذا هو تجل لله وحيرفض فكرة أنو المسيح هذا جزء من الله جزء حقيقي مادي عفوت المسيحية وو كثير أورافال مسعي رضينا إيش رأيك يعني مش على خط التوحيد أمي الإسلام الصحيح بس خبلي فكرة تجسد الله قال آه بمعنى آخر كتير معقد آه في شخص المسيح زي ما تقبل الهندوسية إيه في شخص إيه كريشنا وغير كرشه طبعا إيش الفرق حشو حشو أنا هعلق على المسلة هذه هنشوف إيش مزية الاعتقاد الإسلامي وطبعا هنا لست مذبج ولست مخاطرا بفكر تعرف ليش أنا لا أتكلم يعني عن موقف شخصي العكس أنا أتكلم باسم إيه باسم داب إله هو الذي يعطي هذا أنا لا أنتصر على العقيدة أنا أعرضها وأنا هؤمن بها تماما وهي الأنقا وبعون الله الأبقة والأخدة هذه العقيدة والكل بدها إليها بس سر هي وفيها مزية اقتصادية هذه العقيدة الإسلامية فيها مزية اقتصادية تعجب الدكتور كمال آ لأنها إيش هتوفر على الناس إيه اقتصاد هتوفر على الناس مجهودات وسلوك طرق متشعب قد لا توصل وقد يهلك الإنسان قبل أي أن يصل فيها مزية اقتصادية إنجاز التعبير نرجع فرب الأسرة إذن هي المرحلة إيه الثانية المرحلة إيه الثانية هنا قلت في المرحلة الثالثة تختلف فا سميث مثلاً في كتابه يرى رأي أن المرحلة الثالثة مرحلة الاعتزال ممكن أسميها الغابية في جزء من الأوبينيشاد آه طبعاً بعض الناس بيقولوا بالإنجليزي يوبينيشاد مش مشكلة آه, آه. الأوبينيشاد بيسموها الغابيات تراتيل تيلو ترى مدني الغابيات تتحدث عن إيه عن التراتيل أيها الإخوة والتعود وتعوداتة وال لأدعية الخاصة بهؤلاء النساك الذين اعتزلوا المجتمع والأسرة في الغابة عشان كيف يسمونها الغابيات؟ نسبة إيه؟, إيه؟ الغابة وهذا الأرجح آخرون يقول لك لا مين؟ منهم نهره نفسه نهره تخيل؟ قال لك للمرحلة الثالثة ليس للمرحلة الغابية ما ذكرهاش المرصن هو دمجها في الرابعة عشان هيك يقول لك هل تستغل في تناقضات في شيء غير واضحة لحد الآن على الفكر الاندوسي نعرفه به قريبة وهو هائل الاتساع اتساع صعب تضبط في قوالب دقيق جدا صعب جدا جدا وعلى فكره احذر من الموسوعات الاجنبيه فيها غرور الاجانب اللي بتحاول تعطيك يعني في عندي موسوعه المانيه بتحدث عن الهندسيه بطريقه ما شاء الله يعني مفصله بالمليمتر هذا مثلا شيء هذا ما انتهى هذا ما انتهى هذا كلام فاضي مضلل الى حد مش بعيد ابعد من بعيد ما في واحد خبيب هذه الاشياء يقولوها ولا واحد صعب جدا جدا هذا غرور عندهم غربيون عندهم شغف غير طبيعي الاستحواذ عقيدة استحواذية يستحوا وصعب يترك مجالا مفتوحا وقولا وخاصة إذا كان يخص الغير نعرف وأحسن منه عن هذا الكتاب العظيم هذا أرق الكتاب قرأتوا إيش عن الفكرة الهندوسية اللي هو العارف الكبير لنه جنوم هندفكم عبد الواحد يحيى النظريات التراثية اسمه والهندوسية بوجه خاص عجيب كتاب عجيب طبعا الرجل هذا إيش كان تقريبا رقم واحد في الغرب الذي عرف الغرب بالتراث الهندوسي على وجهه لأول مرة والكتاب أهجية متفاوتة إيش الشدة والنبرات من أول إلى آخره للموقف الغرب المتغطرس المتعجّب كل كتاب من أول إلى آخره كل شوي بكل فرصة يهتبلوها عشان يقول لك شايفين قديش هم جهلة وبتدعو العلم ما تسمعهم مش كذبي مش فاهمين حاجة كبار غربيين جونز وماكس مولر وحذوه يقولون لا سبحان الله ما ولا فاهمين حاجة كذابين مش فهمين وقال لك في الأخير الكتاب هذا ما بدي مش كتاب تعليمي هذا مش كتاب أكاديمي مدرسي عشان عارفك شيء الهندوسية وما تناقش أدوا دد دد هو... لا لا لا مش تعليمي العبوفينه مش تعليمي آه آه أنا استمتعت بقرأتي هذا كتاب عنده هدف واحد عشان يعلمك من أي مدخل وبأي ذوق تقرأ الهندوسية بسده عشان ما تقعش ضحية الغرور الغربي والعنجئي نحن عارفين كل شيء وحطنا بكل شيء آه وكل شيء قول أبنائي في قالب إيه علم أكاديمي مدرزي كمان كنا فارق لك هذا كل كلام في وجبات وأدليل كثير جدا جدا على على جهة اللي موضوعهم آه فأهجه يعني إيه صعبة وصلدة ضد هؤلاء المستشرقين وسواء المستشرقين طبعا بس بس بس قراء الإسلاميات والهنديات بس إشراق الهند هذا كبير جدا جدا وصيني كمان فالمهم فيه تفويتات ما بعرف نهله قلك لا المرحلة الثالثة مرحلة الخدمة العامة يعني المواطن الصالح مش الرجل الصالح المواطن الصالح سميث وغيره قال لك ايه قال لك لا المرحله ايه واكثرهم حقيقه عجيب اكثرهم لم يقولوا كانوا يهربوا قالوا لا المرحله الثالثه فعلا مرحله الانسحاب من الحياه الاسريه وطبعا من باب اولى إيه؟ من الحياه إيه؟ الاجتماعيه من من كان من الحياه ايش الاسريه ها الى ايه, إلى الغابة إلى إيه؟ إلى الغابة الغابة الآن جاء وقت التخصص ما معنى جاء وقت التخصص نقول حاول هذا حوالي يقول خمسة وعشرين أي حوالي خمسة وثلاثين سبعة وثلاثين يعني تقريبا في منتصف إيش الحياة في منتصف إيش الحياة قال لك جاء وقت التخصص كل ما سمعته كل ما تعلمته كل ما حذقته من معارف أه عرفانية كل هذا يمس القشور ويدور إيش في المدار البعيد مش في المدار المركز القريب عليك الآن أن تتخصص أول شرط لهذا التخصص، العزلة تبتعد عن الطحون الاجتماعي هذه في العزلة لا ينظر الإنسان إلى أضواء القرية كما يقول مثل إيه الأمريكي بل ينظر إلى أي ما وراء النجوم بس فرصة تتفكر في الأشياء الحقيقية هذه. طالما أنت منخرط في المجتمع ستفكر كل ما يجب أن نقول في الطبيخ والنفيخ والمرأة زعلت وهذا زعل وهذا قلي وهذا اغتابي ومديري ومرؤوسي ورئيسي وهذا أكثر ما ستندم عليها إيش حين تموت وخس ضيعت حرف شغله تافه شغله تافه في مدراءة هو بلان زي هيك مسكين مدير في فيزيكينز ثاني كل يوم جستو في في المكتب وجستو وبعد زوجته كذا هب من الكذا كذا مجنني والدوام معدما انضباطه وهذا وعمل ترى كل يوم نفس الهجوم إيش عندك وين وين يا وحنا مخلوق انت عشان تتحكم ايه؟ فهل غالبا عندك بس هذه قصة هذه هدف حياتك وتسب عليه كل متحفري هناك بهذا هذا ودكتوراه من كامبريدج ما ما مش مام مش ما مرغمش ليه وانا بتشوف جلال الهنود عشان هيك الهند ميل عبر عنه ويلد يوران في خصة حضارة قال هذه القارة شبه شزيرة هي؟ وهي قارة قال هذه القارة حظيت بأكثر من حظها ها؟ من أولئك الرجال الذين وقدهم اهتمامهم ليس المشاغل المبتددة التافه لنا بل معرفة الأسرع الكبرى منذ الحياة قال أكثر من لازم عندهم شبه الله فيهم طبع هذه النسبة عنها يعني دي. عشان هيك لا يملك إنسان إيه إلا يحترم هذه الأمه ويحترم هذه القارة مش مش مشي عادي على الفكرة مش شيء عادي الغرب على الفكرة شاعر الآن إيش كبدوا لك يعني بالصدمة وبشيء من الشيم أو العار إن إحنا كنا نجلها هؤلاء الناس طلعوا هذولا وين يا بابا بنفكر إحنا استعمرناهم قاعد يعني بريطانيا طلعوا أحكم منا وأذك منا وشخصيات غير عادية جينوه هنا لاحظ كيف في ثلاثة مواضيع من كتابه آه سكنا اللي يعني من فترة قريبة جدا لاحظ إنه الشرقيين عندهم هذا المزاج أن يتركوا الغربي بتعالي تعالي منهم هما لأنه شايفينه لا فائدة ولا أمل منه ما يقوس الشفاء الغربي صح مغروره عنده غنت صغيرة جدا الغربي هذا فبيتركوه قال لك يعيش يتشرنق في غروره ويتعايش مع فكرة ايش إنه هو إيه أحسن منهم وأرق منهم وهم سذج مش فاهمين حاجه حاجة وفي الحقيقة هم يخدعونه خلي هذا أجهل من يقدر يفهم نسيبه ولا بتكلم معك وبتحكود عن حاله أنتم وكذا مظبوط مظبوط مكبني عليهم يعني قنود والصينيين كمأذكر أنو سيبك لهالفوت هذا ومش فيهم رسم رجليه وعلى فكرة لم يصابوا إيه بعقد زي ما توصل به العرب ده لا لا حتى الآن تشو حتى الزي ها هاي تجي رئيس ووزراء ولا بيسك الزي تبحم صح ولا لا سواء الباكستاني والهندي عادي ولا الصين تعتز بتراثه نفس الشيء وفي استمرارية طبعا للأسف العالم الإسلامي فقدها إلى حد مش بعيد أبعد من بعيد آه تاريخ الصين طبعا الدرس الجامعي مش على البوذيه عشان نعمل تنويع ما تملوش حنتقدم الهند للصين الصين آه. وعالم مختلف على فكره الى حد بعيد عن الهند بس في قسمات قيل مشتركه اكبر قصه مشتركه بين الهند وبين الصين الاستمراريه والدواميه اليوم تيجي تحط لك هيك في اي مكان في الصين وتقول هذه الحضاره الصينيه امسكها بيدي موجوده مستمرة تقاليدها وعاداتها شيء غريب الهند على نفس على نفس النحو واكثر كمان موجود في دواميه اذهلت العلماء كيف كيف احتفظوا بحضارتهم وتقديمهم الروحية إلى هذه الدرجة وبهذه الحيوية لليوم؟ إلى ما في سرن انكسار حقيقي ما في عنا فساد ملئ الأسف صدمنا صدمة مروعة غير عادية أعتقد أكبر سبب لهذا الاستبداد السياسي في بلادنا الخلق النفاق لدى العلماء آه وخلخ الإنسحاب لدى المترهحين سحبوا المجتمع بالكامل هذول الصوفيون زيهم وما هذا الإنسحاب طبعا تميز بعد ذلك إلى ماذا وكذا كذا آه فالمجتمع اختلت تركيبته بالكامل وفقد الانسان السوي فلاما الاسلامي اين هو الانسان السوي الطاغي عمره ما يكون انسان سوي واللي برضه يكون عبد يذبح كل يوم عمره ما يكون انسان سوي صح ولا لذلك ها عندنا إيه؟ بصراحة الحاله العاديه صارت هي حاله في إيه؟ التلون والوجهين قلت الوجهين لا يكون عند الله وجهه كل واحد فينا باربعين 40 وجهه وانا لاحظت وقلت قبل هيك ايش السر انه انسان محترم قدامك قد يكون طبيب مهندس شيخ متعلم انسان كذا قد يكون رجل اعمال ناجحا سر انه هذا بيجي بيعطيك وجه بيعطيك وعود وكلمات ومش محترم هذه يا اخي مش يعني مش طفل صغير برجع بعدين بيلتقب هذا يعطيه عكس ما اعطاك تماما ويبيعك له ضعف الشخصيه الهشاشه القيميه عندنا الهشاشه الروحيه عدم نضج النفس بالكامل شوف ده شخص وكله انا ورجل أعمال اعمال كبير فهمان وطبيب وشيخ وبلحيه كلام ما عندهش مسكين شخصية غير سوية الشخصية السوية عندها إيه؟ عندها نوع من الثبات والدوامية صح ولا؟ هذا رأيي هذا موقفي آعجبك ما عجبك أنت حر عجبكم عجبكم حرين هو هذا بغيرهش بغيره لما اقتنع يعني أنا شخص بحترم نفسي مثلاً آه لازم يكون كل هيك ما بتلاقيش هذا مزبوط مزبوط والله كلامك كلام مبرح تتجنزو شوي ولا بدنا نتكلم أخلاق إني ليش ليش تكون هيك يعني هذا مش إنسان بالطريقة هذه مسكينة إنسان راه ضايع هذايد معناته دوامية هذا أنا بقول السبب الرئيس فيه الاستبداد السياسي اللي أرعب الناس وخلاهم يصير منافقين وكذبين وخمسين وجهة رغمًا عنهم مساكين أو مش مش مش مساكين بصرح لا أه لكن إلى حد بعيد رغمًا عنه أه لكن عندهم خيار ما ضيعوهش شعوب هذه لا عندها هي عندها هالاستبراهية الحضرية هذا اليوم يا جماعة فنرجع اللهم صلى على سيدنا محمد إذا المرحلة الثالثة مرحلة إيش؟ التخصص مرحلة إيش؟ التخصص وفي هذا السياق سياق أنه الشرق يترك للغرب يعني إيش يهيص على حاله وتشرنق في غروره وكذا يذكرني مرة بالحوار اللي جرى بين ألبيرت أنيشتاين وبين طاغور شاعر الهند العظيم رابيندرانار طاغور عن الموسيقى ولكن جميع أنيشتاين قبل لسه أقل من ستة أيام أنا عاد من زن... ذكرتم من أيام الهداية لأن قبل ستة أيام وقعت على مقالة لأنيشتاين كاملة كتبها وذكر في هذا الحوار هذه أمالة من ألبرت ألنشتاين حقيقةً متواضع العالم آه. فقال كنت أناخش طاغور عن إيه الموسيقى وعربت له اني أنا يعني معرفتي بالموسيقى الشرقية بتخليني بالحكس لا أكون معجبا بهذه الموسيقى أين هي من عمق الروح في الموسيقى الغربية أين كذا؟ قال فالشاعر كبير ضحك هيك <تصفيق> قال له أنتم هذا مرضكم قال له شعين نفسكم مركز الكون مركز العالم ومركز العقل ومركز الاذواق وكل شيء بتحاول طبقوا إيش مع مركزكم هذا لستم كذلك مشكلتكم غرور القاتل وأنتم أقل بكثير مما تظنون صح طبعا واحد يطافور بعقله وروحانيته العظيمة مين هو مشوف حتى نشتان قزم لسبلو طبعا قزم شو أنت يعني أنا حا في الرياضات وفيزياء أنت إيه لسه؟ هذول الناس فاهمين أشياء بشكل وهذا الشيء اللي هنا بتحسه صحق لنهج أنا حسيته رجل مسحوق مسكين مسحوق تحت تأثير الفكر مسلم هذا الكتاب نشر سنة تقريبا كان بتقول هذا مسلم الكتاب هذا حتى نظام الطبقات السيئة الذكر وانا هذا الشيء الوحيد وجهة نفسي مختلف حتى نهايه مع جنوع رحمة الله عليه فيه يحاول أن يبرره جنوعنا فحسيته زي المسحوق، فتعلمه ليش؟ مش مسحوق ايه؟ بضعف ورجل عملاق عقله عملاق بشكل غير نفسي ومش عادي رجل لبسيت عارف مكاشف إنسان استثنائي كان رحمة الله عليه لكن حس له المتفزيخة هذه الشرقية بالذات والهندية بشكل خاص غير عادية هي لب المعرفه الحق والموصى إليها ولا يفهم اي حاجه مسلما كان مسيحيا يهوديا وهي نوع من المعرفه الكليه التي لا يمكن تتاثر في شيء ايش اصغر منها ولا يمكن يكون غيرها مرجعا لها ولا تخبر التقسيمات شيء عجيب مثلها هي طعنوا فهمها وقال ولا يعبر عنها برضو بالكلام صعب جدا لا تستطيع لها منطقها الخاص وهذه الهند تعلموها يا جماعه مش في الكتب لا تعلمها كمان هج معين بعدين أنت أي تخبرها معيشيا هو خبرها جنوب فتسحق حس انه عالم غير عادي هذا أنا عنده نقطة هنا كسب الإسلام غير عاديه وإلنا كمان عطوتوا مانين على شخصيه صغيرة بس بهو الأعمارقة هذا مش عملاق كيف يلسوف عملاق كعارف كنفس رهيبة نفس صافية ولا تقبل الخطأ ولا تقبل ايه الوثنيه ولا تقبل ايه الحال شيء مش عادي المكسر إلنا إن هذا الرجل ينتقل الإسلام بعد هذه المعرفة ويبقى ويموت مسلما في مصر أحسنت في شيء أعمق من التخيل يا جماعة. طرح الإلهي آه، إحنا نقول طرح قرآن على طرح إلهي. المسائل يبدوا نعمق بكثير مما ذهب إليه أي مفسر أو صوفي عادي غالباً. بكثير. بس مش قادرين نصلي لي إحنا مسكين. نناوش آه من مكان بعيد هيك. نلعب قاعدين. أضصابة. نتسخف. فهذا عطينا بس إيه هيك. فإذن إيه المرحلة الثالثة إيوة الإخوة في المشهور إذن هي مرحلة إيش؟ الاعتزال في الغابة للتخصص طلبا إيه؟ للمعرفة الحق طلباً للمعرفة إيه؟ الحق تخفف من كل إيه الآن تقريبا شبه استغناء عن كل حاجات إيه بالجسد أيًا كانت آه. لا يعمل ممنوع يعمل ولا يمتهن أي مهنة يقول كل إيه ما تيسر آه. في الغابة إلى خير أي شيء حشيش شي حيوانات إذا كان إيه مسموح <تصفيق> في عرفهم نعم. هذه مرحلة إيه؟ بالعزلة طيب آخر شيء تأتي عندهم إيه؟ معرفة اللي المعتزل هذا بالحقيقة النهائية الكلية اللي بها إيش تشرق وتستنير ساحات إيه النفس أو الروح ويصل لهذه المعرفة النهائية الكلية وقولنا بسموه في المرحلة هذه إيش السنياسي سنياسيان بالإنجليزي سنياسيان يعني للعرب السنياسي هذا السنياسي هذا إيه المستنير بالمعرفة الكلية. تعرفه المصادر الهندية بانه الذي لا يحب شيئا ولا يكره شيئا مثل نهايات الصوفيه الكبار عندنا صرت في حاله ها لا ارضى ولا اسخط انما ارضى اي ما يجري اللي بيعمله الله هو الخير مسلم حاله بالكامل ابدا مسلم نفسه ايه لله تبارك وتعالى طيب ليه لانه بكون في نوع الان عندهم من الاندماج صار بسموه الاندماج بالكلي فلما يندمج بالكل خلاص انتهى ما يقدرش ايه؟ فش مسافة أبوشتاند آه؟ ما في أبوشتاند فيش مسافة عشان يحكم قولوا هاد كويس هاد بش كويس هاد بديها ما فيش يا خلال انتهى وخاصة وفق نظيفة الهنود عادي الخلق والكون وطبيعة علاقة الله بكونه اليوم حنعرض لها عرضنا آخر كمان ايه؟ من منظور جديد منظور الثنائي واللا ثنائي يهمنا هذا هذا تقريبا ايه؟ اختصار سريع لموضوع اي لموضوع المراحل الأربع. المرحلة الرابعة الأخيرة هذه أخواني، أبعد ما يكون هذا السياسي الذي غدا لا يحب شيئا ولا يكره شيئا ولا يطلب شيئا ولا يفتقد شيئا راح عجيبه راح مطلق خلاص ولا أمه عمرت خربة حرجت قامت ولا أبدا. لكن هل يبقى معتزنا في الغابة لا هو الآن حر. أني يبقى في الغابة أو يعود للمجتمع وين ما بده بروحه لأنه الآن في تحرر كامل. تحرر كامل يعني بلغ مرحله التحرر هذا طبعا بلغها ايش اسمه التحرر هذه المكتي الانطلاق يسموها او التحرر المكتي مراحل المكتي شرحناها احنا اللي هي هدف ايش طيب المكتي هذه هدف كل اليوجات لما على اليوغا كل اليوجات الاربعه هذه هدفها توصل ايش السالك او المريد لماذا للمكتي يتحرر من كل الحدود وَيَمْخُرْ عُبَابِ إِيش؟ اللانهائي، مجمول لهك إحنا؟ وجود لانهائي معرفة لانهائية سعادة لانهائية هذا موكتي هذا موكتي، هذا الثانياسي إيش؟ وصل للموكتي الثانياسي هذا وصل إيه؟ للموكتي وهو أبحث ما يكون عن الفردية يعلق وولدورانت في قصة حضارة معنا الشرق في الهندي يقول مثل هذه الأفكار بالذات ما كان الغرب أن يقبله. موزت. قال: إحنا موزت عيلك بالأمر. قال: إحنا فكرنا كل يقوم على ماذا؟ على الفردية. آه. جون ديوي الملحد. آه. تبع البرمجياتي الأمريكي هذا. ملحد طبعا كان هذا. آه. عنده كتاب ما قرأته. آه. فلسفي. اسمه الفردية. آه. يقدسون الفردية. هذه فلسفة حياتي وعلى فكرة فلسفة مكتوبة عمليا وين فردية الغربي أنا مسكين؟ في أضيق النطق. أقسم بالله. في أضيق النطق البهيمية. إيش تعمل في جسمك الشخص يعمل؟ غير هيك في الثقافة في السياسة في الأدب في الأخلاق العام مالكاش حاجة نخصن بالله حتى في العمل يعمل كالدبة كحمار الساقي 24 ساعة مسكين من الصبح للساعة 8 ولا عنده وحتى ماله ما عندوش أي نوع من في تصرف بيه هل كل إعلامه وإعلام الشوبنج وإعلام كذا ولا قادر مسكين مش قادر مش قادر للتاقط نفسه عشان يعرف ايش يساوي في مالي هذا بضحكوا عليه ليه ببتزوه قويك انت عندك استقلال كله ما في استقلال صد... تسمي الحق عليهم فأذيورن قالك لا إحنا هذه الأفكار بالذات لا نقبلها إحنا أصحاب فلسفة الفردية الغرب ما كان له أن يقبل هذا مطلقا لكن قال مين اللي بقول عاد مين بقول كلام هذا لما يعطينا واحد مثل شوپن هاور في الأخير ينعى الفردية قال لأنه تأثر إيه بالأوبنشات قال أوه تأثر بها سحقته إيه اللي قال قال أعظم أي ما قرأت هذا وأعظم ما يهدي إلى السلوك إيه النبيل المثالي آه الأوبنشات قال لقد كانت سلوة حياتي وبعد مماتي ما ستكون سلوتي بعد ما ماتي قال ما فيه قال. أعظم شيء قرأته في حياتي قال. إيه شو بنهور طبعًا هذا أكبر من أكبر من عرف الغرب هنا إيش بالأوبنيشاد شو بنهور قرأ تعلق وقرأ ترجماته لسه وقرأ أجزاء الأوبنيشاد مش كلها آه. بعدين إيش رالف فولد وإمرسون رالف فولد وإمرسون هذا كان زعيم الفردية شخص مصلح طبعا مفكر فلسوف أمريكي عظيم صح المقالات ينهي حياته بناعي الفردية تأثر بالفكر الهندوسي قرأه انسحق برضو تعطيه فكر معناه بخوف هذا، خطير مش بسهل أو. ولذلك انا بقى اشعر احيانا ايه طبعا بالرثاء، لما اقرأ ايه صفحات 40 و 50 صفحة لكتاب عرب بسطاء جدا جدا جدا لم يفهموا شيء في الهندوسية حقيقة هبدا جاء مترجمين من موسوعات وكتب هيك تعليمية 30 صفحة ودو دو, دو, دو. وبسط لك هذه للفلسفة وهذه الدين طبعا هل هي ديانة الهندوسية هي فلسفة موردو موضوع إشكالي ااا بالنسبة لجنود وهذا رأي لازم دائما نحتنف أيه شيء مش سهل لأنه هو قال لك هذه لا هي فلسفة ولا هي دين الهندوسية شيء آخر مش فلسفة قال ومش دين وطبعا هنا برهان برهان غير عادي ااا أتا إلى موضوعات الدين ما هو تعريف الدين قال وناقش كل التعريفات الشهيرة للدين أبطلها بضربات سريعة جدا صاحقة وتروح قبله كان رينيه جي جيد ااا إيش يقول قال هذا الرجل حجته لا تنقض زين الجنو؟ قال من الصعب تناقشه عقله مش عادي قال حجته غير قابل للنحو <تصفيق> فصيح الرجل هذا مش طبيعي إنه إنسان فعنده بصديق ما شاء الله فقال له هي فلسفة ولا هي دين إيش طيب هي؟ ما أعرفهاش طبعا واضح بس من كتابه هذا كله هي ميتافيزيقا ميتافيزيقا كاملة كلية وبنو مُقتنع فيها بالتمام والكمال مُقتنع فيها بشكل غير عادي. وفيزا ما أقول له أي أشياء ممكن نعلق عليها بعدين طيب فهذا الثانياسي إذن إيش يا جماعة أبعد ما يكون عمرسون خاتل حازمونه بنعي الفردية للأسف نعاه واجهها وهذا إيش يعني أقضى مضجع الذين يقدسونها آه. على حد تعبير ديورانت في نقله هذا النعي فالثانياسي هذا أبعد ما يكون على الفردية ذكرت لكم مرة على تقديم كفي خطبة أو في درس بالعكس الثانياسي بيصل لدرجة فعلا ينسى هويته الأ حقيقةً ينسى قلت تسألهم مسموك وقول لك ما بعرفش أنا سنياسي بس إسمك طيب مين ما بعرفش أبوك مين أمك مين وما ما بعرفش نسي هو عاش حياة أخرى كأنه ولد ولدها فعلاً جديدة الناس يقول شيء إجمع انتك طيب ما يعرفش بعضهم كانوا أطباء كبار قال لك بعضهم كانوا محامين بعضهم كانوا وزراء. وأصبح سنياسي ينسى وعشان هيك تقول إيه هيرستن سميث هذا قال أمر أكثر من مروح أنا مش عادي. إنه قال بضربة واحدة تصوّر قرار هيك أه؟ تكنس كل النايشين والأوسمة والألقاب التي يزخرف بها الإنسان شخصيته كلها كنزت صار مجرد عارف مستظر المعرف الحقي هو بس ماله لا يهم لا, لا مال ولا علم ولا شهادات ولا منصب ولا أبو ولا أم ولا قرية ولا ناس ولا هام وأي حاجة شكل خطير جدا ما هذا؟ طبعا شيء مروح هذا أنا ما جربناه ولا شيء أننا جربوه هذا في الهند كثير زي كلا كثير إيش الناس هذه إيش هالي إيش الشعب هذا يا أخي هذا الشعب عاشق الحقيقة معناه صح فعلا والله العظيم شعب معناه في شيء روح داخلي ليه ما يكون هذا الشعب هو أصل الشعوب اللي البشرية كلها هذا احتمال الحين بطرح لأول مرة ليه زمان كانوا يظنوا ايه انه حضرته شوي متأخر صح بعدين لما جاء سير جون مارشال هذا كان مشروع الهنديات لحوالي عشر سنوات المعهد المشهور هذا المهم مشهور هذا مارشال جون مارشال جاء ولا اكتشف طبقات خمس طبقات تحت الأرض حضارة كاملة هندية قديمة عجيبه جدا جدا في تنظيمها قنوات الري قنوات الصرف في المدن في البيوت قال لك في الشوارع حضارة من ارقى ما يكون ولا تقارن بها حضارات أخرى كثيرة في ذلك الوقت تخيل؟ أيام ما عمل الخوف الهرم الأكبر تبعه هذا كانت هذه الحضارة في ذروتها واستمرت لكم الحضارة؟ حياتها كم؟ ثلاثة آلاف سنة كلكم مجهول. لقاب الألف سبع مائة لم يكن أحد يعرف عن هذا شيئا. فجأة اكتشفوه. بعدين ذي بدوا يقول علماء ال قالوا طيب معناه إحنا لو إحنا إيه فعلا نبشنا آه ونكتنا أرض الهند كما نبشنا ونكتنا أرض مصر الله عالمش هيطلعنا في الهند معناه لسه هذه لأنه قارة كبيرة هذه. جد بريطانيا أربعين مرة. تخيل آه جد بو ثلاث أربع أميركا. شاعر ولو تدخل الأمريكي قارة أميركية. فليس نعملش فيها حاجة أكيد هذه أرض يعني إيه يعني تحتضن أسرار محيرة كثيرة جدا جدا وحضارات ممكن لسه فيه مش عارفين هنشوف ممكن ممكن تكون, ممكن تكون هذا الإنسان روح الإنسان الحقيقي نزل بيها إيه من العالم العلوي موجودة في هذه الأرض لأنه عيش غير طبيعي مش موجود أهلها مسلمين لا يهودا مسيحيين عيش بشكل وبعادات غير طبيعية مقولنا آه يعني أكثر من حظهم الطبيعي ليه سر هذول الناس عندهم عشرات الألواف من هؤلاء اللي عارفين اللي يتخلى عن حياته كلها بضربة واحد عشان بده يعرف السر وبدلوش مع السر هذا بده يندمج فيه إيش هالناس هذه وكيف بده يعمل هيك لما لاقي مسلم في الاخير انا ها؟ شو سر ما سر ايه بتخلى عن رب وعن عشان ألف يورو مش كلش يا ويحب ويحلم ايمان كاذبه يلن وين المستويات طالب شيء محزن وين إحنا؟ فكر حالنا يعني إحنا لا الا ان نعود الى ديننا الحقيقي كما راده الله تعبانين ما على التلفزيوني طيب للرئيس للملك بيعاله وفتى كبير شيخ عبدالعزيز عمر بي نفسه منافق ايش ايش هذا ايش هو الفقير هذه نحن روحيه فقراء انا صفر أشمال صفر لكن انت بتشوف حتى التصوف الهندي والعلماء المسلمون الهنود غريبون يا اخي والله العظيم انا اعشقهم والحمد لله بجمع عنهم برجع من عشرين سنه اعشقهم من يوم ما عليهم على تراثهم وفي مكتبتي بفضل الله في عنده كتب حتى مطبوعه في الهند تبعت هنديه وباكستانيه مش عنده علماء عاديين لاني اعشق خواطر الناس ولما تقرأ كتاب ايه نزهه الخواطر للعلامه ايش الندوي ابونا مولانا ايه فخر الدين طبعا مولانا أبو الحسن ايه الندوي ابو محمد عبد الحي الندوي علامه كبير علامه مؤرخ وعالم في الحديث شي كتاب هذا كله عن تاريخ علماء وصلاح الهند تقرأ قصصا عجيبه ليس لها نظير عند علماء ايه المسلمين الآخرين اقسم بالله تعشق خواطر الناس وتع بس هذه الهند هذه طبيعة الهند هذا حدثكم لكم مرة عن حد هؤلاء العلماء وأعتقد في فروة البنجاب هذه أرض, أرض الأنهار الخمسة يعني كان بعيش هناك وجاء الملك وهذا سلمه صالح أساسه قال له مولانا أنا أريد فقط يعني إيه أنا أتشرف بأن أهديك شيئاً فتفضل بقبوله وفي الهند على فكرة الأرض الوحيدة اللي عندهم مئات القصص عن تقبيل ملوك ملوكهم لأيدي وأقدام العلماء ينزل قبل قدم العالم عنده لأن الهند هي نفسه زي هيك زي ما قال نهرو تقدس العلم والعرفان درجه اولى العالم والعارف مش الملك مش السياسي عالم الاسلام الهندي زي هيك اليوم طصوص كثير جدا ونزل الملك المغولي وقبل اي كذا غير عادي موجود حكيت لكم مره قصه إيه عن ملك مغولي ها مين هذه ابن بطوطه ما وصل غد هذا طيب الله روحه هذا رجل ما شاء الله عليه ها وصل غد ياشوفت شيء عمره في حياته ماشوف طبعا هذا في الحجاز هذا في مصر لا في المملكة العربي مستحيل يشوفه ولا عاجزوه تشوفه من أنت إيش شاف شاف أنت طبعا مسجد يغوص بألاف الناس مسجد ضخم جدا جدا مهوري ها وبحتينا السلطان ايه؟ ظل واقفا وقيمة الصلاة لا مفيش صلاة حتى أتى الشيخ شيخ مر الصلاح في آخر المسجد وانتظروا أجداده أقام الصلاة وصلى بالملك بعدين الملك أخذه وقبيله قال له لم تروا عبلا ذاك يعني من بطوط لهم أقول لهم أنا وجدت بلدا ها الملوك يخضعون فيها للسلاح والعلماء أبو قبلوا أيديهم وبوخذوا حتى بالعصا على رأسهم كانوا يضربوا يا العاني العنيم خذ العصا يضرب الملك قدام الناس تخيل شعب الروح على شعب عظيم على فكرة والإسلام سعيد فيه وطبعاً من خبيتنا العرب ما شاء الله والمسلمين عوما نجهل تقريباً كل تاريخ الإسلام في الهند وهو يشكل على الأقل ثلث التاريخ الإسلامي إيش رأيكم؟ 30% من تاريخنا في الهند حضرتنا وذبنا وعلومنا وحديثه خل تلو تلو تلو لا أنا كذا نعرف عنه شيئا المرحوم علي الطنطاوي الأديب والعلم الكبير السوري لما رأى الهند إن صحق إن صاحق صاحق وبعدين صار يصرخ قال لا لا لا إحنا جاهلة يجب أن ندرس الهند وتاريخ الهند قال تلو تلو مش عارفين حاجة عنهم ناس رائعون جدا جدا خيل أكثر من رائعين ما بنعرف عنهم حاجة ماشين نقي على حالنا فعندهم يبدو ما بعرف هذا الاتجاه الروحي هذا غريب في هذا الشعب العظيم موجود هل يكون هذا الشعب الاول هل يكون هذا مهد البشريه هناك انا والله لا استبعد هذا بس اثبت هذا ودراسات مش كلام ويك والله اعلم طيب ننتقل الان إلي, الى الطبقات يا اخواني وبسموها الكاستر غريبه دول كيف وهنا يسموها إيه؟ دي كاستا وديير الروح الطبقيه وداس كاستن ايه النظام الطبقي إيه لأنه هذه إيه لغه ايش هند اوروبيه الألمانية صح ولا لا طبعًا وهذاك برضو إيه لغة سان سكرتيه هندو أوروبية طبعًا بالعكس هم الآن يبحث عن جذور الكلمات في اللغات الهند عنده أوروبية برجعوا سان سكرتيه نفس الكلمة يعني يقول لك إيه آتمن يتنفس صح إيه هو آتمن هذه الكلمة الهندية معناها النفس والروح طبعًا سان نفسها نفسا فبسموه هالكاست هنا كاست الكاست هي إنه دمو الطبقات حتى إنه هي بسميها الكاست هكذا أيه الكاست كلمة سان الشيخة يعني أو الكلاس أو الطبقة كاستن طبقات نظام إيه؟ الطبقات إيش سر نظام الطبقات هذا؟ إيش قصته؟ إيش حدثته؟ متى نشأ؟ قضية خلافية كبيرة جدا جدا لكن يرجح أكثر الدارسين أنه هذا النظام أتى أو نشأ عفوا وبزغ إيه؟ مع الهجمة إيش؟ الأرية اللي هم يختلفوا هل هي هجمة؟ يعني فتوحات كونكوستة؟ ولا هي هجرات؟ في ناس لطفوا و44 بيقول لك لا مش هجمه هي هجره حبوا يقولها على كل حال هجرات إيش؟ الاريين تحدثنا عنها في الحلقه, إيه؟ في الحلقة إيه الاولى وفيها ثلاث نظريات ما نرجعش لها فالحصل إيش أن ان هؤلاء الاريين لاحظوا الفرق بين الطيب بين ايه يعني قاماتهم الممشوخه الطويله وعنوفهم العاليه لليوم حكايه الانف العالي بيقول لك اه ظلت عند الشعوب اسطوره الانف العالي شم الانوف يقول لك كريمه احسابهم شمّوا الأنوف، إيه؟ الهند اليوم تقولك إيه شمّوا الأنوف، أوروبا نفس الشيء، أنف العالي يقول لك، عندهم نفس هذه هذه أسطورة من زمان أيام الأريين، ها شافوا إنه إيه أنوفهم عالية، ألوانهم فاتحة، قاماتهم طويلة، وشعرهم إيه صبط، طبعاً حاطنونها إلى حد ما، شعرهم زيك، وهذولك لا أقصر، وغامقون الألوان، أنوفهم مش عالية، فقال لك نحن إيه أقلية مهاجرون أو فاتحون، وهذول أكثرية ما شاء الله، الهند دائماً فيها تناسق. فإذا تركنا الأمور تجري إيه وفق السنن الاجتماعي ذبنا يتم استيعابنا وتمثلنا إيه في ظرف مائة سنة 150 بنضيع من الكامل وهذا صحيح طبعا كان ممكن نضيعه فلهذا الاعتبارات العملية قالك لا لازم نعمل إيه نوع إيه؟ من التحديد إحنا وهم نمنع التزاوج ما نأخذش منهم ما نعطيهمش ها هذه كانت البداية الأولى يقال إيه؟ لنشوف نظام إيه؟ الطبقات مين تسبب فيها؟ الآريون المهاجرون أو إيه أو الغزان الله أعلم آه. يوافق على هذا معظم المؤرخين معظم إيه المؤرخين طيب هل بدأ هذا النظام الطبقي بنفس الصيغة لا بدأ بصيغة مختلفة وظل يتحرك هو حيوي واختلفت أشكاله يعني ولد جورة الحضارة يزعم آه؟ انه في البداية كان أعلى الطبقات على الاطلاق المحاربون المحاربون كان هم الأعلى الكشاتريا كشاتريهم إيه المحاربون، وهذه منهم طبعاً إيه القادة والملك. الملك ما بيكونش من الليبرهما طبعاً ممنوع. الليبرهما بشكل عام ممنوع عليهم السلطة إيش الزمنية. ممكن هذه الملاحظة جات إيه دوينانت يفترض هذا؟ افترض إنه إيه كشاتري كان هم إيه الطبقة رقم واحد وكانوا ينظرون باحتقار وبإذدرة وعنده طبعاً بعض الأدلة يعني ها أو القرآن باحتقار وإذدرة لطبقة مين؟ الليبرهما. اللي هم الروحانيين رجال الدين يعني الكهنة اه والرعاه المستبصدين باحتقار اتى ببعض الايه الابيات من الكتب المقدسه الفيدويه فعلا بتاكد خاصه في العيد والقرابين انه كان لك شاتر هذا إيش هو المهيمن وهذاك لابراهيم يعني ايش ينظر اليه باحتقار اتى في ادله على ذلك بسيطه هيك يعني مش كثيره ممكن الامر ليش ليش بحسب ديورا طبعا المجتمع كان في تلك الايه الحقبه من التاريخ كان يسترع بحروب سواء داخليه وسواء مع الفاتحين فطبعا في مثل هذه الحاله بده يكون ايش بده يكون يعني القدح المعلى للمقاتلين للجنود المحاربين حين استقر المجتمع وغلب عليه السلم اختلف الوضع في السلم الناس ايه يورعون ليش اكثر للكهنه وللسحره والشامانات هذا ودهم دين وبدهم دين طقوسي ودين معابد واحتفالات وقربين مهيكل بدقه يعني كون عبادة الدين يأخذ إيه دوراً إيه أعظم ويتعظم دوره فتقدم له ويتأخره بجرة مين الكشاترية بس في المرتبة الثانية آه لأن الجندي كشاتري الملك آه مدراء اللي اللي اللي اللي اللي اللي النواحي والمحافظات إنجاز التعبير الكبرى وكذا هم برضو إيه من الكشاترية آه الطبقة الثالثة كانت طبقة إيه آه الفيشية آه الفيشية وهي طبقة إيه نقدر نقول المنتجين عموماً المنتجين بس إيش المنتجين يعني إيه الاختصاصيين، المهرة آه الزارع المختص، مش أي زارع يعني الفلاح الشاطر آه الصانع، التاجر، وأمثال هؤلاء هذول المنتجون هؤلاء هم إيش؟ الفيشة، طبقة الثالثة طبقة الرابعة وهي الأقل والأدوان لكنها داخلة ضمن النظام برضو إيش؟ الطبقي ها هي طبقة إيه؟ الشودرة الشودرة يعني بمعنى إيه؟ الأعوان والخدم بعض العرب يترجموها عبيد ترجمة غير دقيقة حقيقة زي أحمد شلب وغيره خلط ليه بالعكس الهند تفخر بأنها لم تعرف يوما على يعني مستوى جماعي نظام إيش الاستعباد ولا استعباده ولا نظام حتى قيننة الأرض إيش رأيكم وهذا شيء جميل فعلا قيننة الأرض يعني إيش عبيد الأرض مش عبيد كاملون لكن إيه تسعة عشر عبيد كشتغل مسكين غالباً ثمنتاشر ساعة في أرض إيه سيديه لإخطاعه مثلاً آه وفي الأخير بمل بطنه ويقولها إيه ظهره بالصوت هذا كأنه عبد هذا إيش ما هذا عبد إيش حالته هذا هذا يسموه إيش عبودية الأرض أو خنانتي عبيد إيه الأرض أو خنانتي الأرض هل لم تعرف هذا بفضل الله غريب معن عند هذا النظام الطبقي لم تعرف لم تعرف نظام العبودية الرق استرقاق زعنه والحريم وخذوا آلاف إلا طبعاً في العهد إيه الإسلام إيش آه مع الملوك المغول لازف الشديد هذا مثور هذا في تاريخنا هم لا يرفضون هذا لا ما فيش معناهش ما الشيء هذا فترجمة الشودر بالعبيد غلط مش عبيد هذول أعوان أحسن ترجمة إلى أعوان خدمة ممكنها بيخدموا ها بحسب وضعيتهم طبعا هذا النظام حسب ما يقول كل نهرو شوف هاديوارد شوف سميث وغيرهم آه. هذا النظام نظام تاريخي هو تطور زي ما قلنا هو تحرك ومرن هو عشان يتوائم نهرو وينظروا ليه من زاوية معينة نبيشونه في إيه؟ إيجابيات ها قال إيه إنه هذا النظام يعني إيه لولا كان ممكن تقع كوارث بحاول يبرره كيف قال كانت العادات أن الغزا والفاتحين يعني منهم على است إصال إيه الشعوب الأصلية الناتج هذولا طبعا عشان إيه يقدروا يستخرروا غادي بدهم أرضهم بدهم أرض خيراتها بالكامل ها يعني زي است استعمار إسرائيل اليوم استعمار إحلالي استيطاني مش إداري زي بريطانيا إيه في الهند لا مختلف الاستعمار الإدارة بده إيه؟ بده له فلوس بده مشي شركاته وصفقاته استعمار الإحلالي الاستيطاني بده إذبعك ويأخذ أرضك طبعا بفلوسها بخيراتها بكله بسمنها وعسلها هذا أسوأ أمور الاستعمار فهكذا كان الاستعمار القديم على فكره قلت ما فيه قال لكن هذا النظام قال منع إيه من حصول إيه مثل هذه إيش الكوارث خلص أنتم عيشوا نحن نعيش لكن إيه؟ نتزايل نتمايز إحنا لحالنا أنتم لحالكم نحن لنا إيش طبعا إيش في كل شيء إيش دام الحظ إيش العوفة والخصم إيش الأعظم قال هذا النظام بالطريقة هذه يعني إله قال إيش طبعا مش معناه إنه نهروا إيش وأيد هذا النظام بالعكس نهروا تكلم بلغة يعني مرة وقاسية ومباشرة ضد نظام إيش بالطبقات هذا وقال هذا يعتبر إيش زي عار وفضيحة في حق الهند وفكر الهندو شعبهم الهند. منشية ولازم تتخلى عنه لذلك الحمد لله نظام النبذ هذا المنبوذين هذا انتهى طبعا من الهند الفضل اللي انتهى اللي كتب عنه العلامة التونسي عبد العزيز السعال بكتاب المنبوذين عنده كتاب كامل دراسة عنه لأنه نظام يعني كثير يعني غير إنساني غير إنساني غير رحيم وغير أخلاقي انتهى لكن طبعا النهر برضو ايش في النظام نفسه الرباعي هذا هو مش رباعي هنشوف هو بالألاف فعلى كل حال زي ما قلنا الموقف الأسوأ، نحن هنناقشه، لقينوه، يبره، ويبره مبدئياً، هنشوف كيف مبدئياً. طبعاً جاء بعد ذلك الأسطورة لكي تبرر هذا النظام هذا، خلاص. في البداية هو كان تحت دواعي تاريخية، نشأ هذا النظام إيه بتأثير دواعي إيه؟ تاريخية مفهومة يعني لأسباب معينة عارضنا بعضها. لا بعدين جاءوا لا إنه هذا لا على نظام إلهي، الله اللي فرضه، والله بده إياه والأسف قينوه مقتنع بهذا إنه ها لازم يكون هيك هو، هذا الصحيح غيره ما ينفعش لا. فقالوا إيش؟ إنه الإله لما خلق، ها؟ خلق الناس إيه من أنحاء مختلفة من جسمه. العظيم شوف الخراف السخيفة. فخلق إبراهمان، ها؟ هذول الطبقة إيه الكهنوتيّة خلقهم من فمه عشيك بعد عن هم عن الفكر والروح معناها؟ الكلمة في البدء كانت الكلمة. خلقهم إيه من الفم واللسان، وخلق إيه من أكتافه وصدره إكشاط كانوا لديان ما شاء الله. كتف عضل. المحاربين، وخلق من أفخذي أو فخذي آه الفيشيا طبقة المنتجين لها علاقة إيش بالتناسل لأنه وجد هنا، وخلق مما ينبت تحت القدمين للأسف في أكثر التجمّعات العربية من قدمين غلط مش مكتوب من قدمين لا مما ينبت تحت القدمين يعني مين جزء منه هو الشودرة الحشيش القراس هذا آه القزان هذا ف البطلة هذا منه خلق الله إيش قال الشودرة لا لأي مسألة بود أن تحفظ كما هي خلاص هذه إرادة إلهية ها والمسألة عنصورية شو عنصورية عنصورية هذا مخلوق من فم الإله ها أعني شيء هذا هذا مخلوق من فخذين هذا مخلوق مش من جذو إلهي مخلوق من إيه من شيء تحت طبعا هو كل شيء في نهاية المطاف عند الاندوس هو إلهي لكن فرق بين يكون إلهيا إيه بشكل مباشر وأن يكون إلهيا بشكل إيش فيه توسيط لأنه حتى الحشيش طبعا في الأخير هو إيه فيه روح إلهية وهذا الوجود فا لكن هذه الصورة واضح أنها خرافة لكي تبرر هذا النظام إيه القاسي إلا إنساني. في له مخففات كما قلنا من مخففاتي ما ذكرنا عند مراحل الحياة الأربعة إنه إذا واحد من الشعدرة بتروح ويخبر ويكتسب الخبرة إيه المعرفية الممتازة لا هذا يفرض احترامه على الجميع حتى على براهما الم عندهش إيه مثل خبرتي قال خالص سلين مخففات قال لك مخففات إنه مصاريش عندنا نظام استعباد هذول بخدموا صح. يخدم. يعني هذا اللي الإبراهما على فكرة ما بيشتغرش هذا ممنوع يشتغل ممنوع يشتغل ممنوع إيه؟ يحط السواد في بيضات قاعد فس يفكر ويتأمل يا أخي في طبقة كامل تفكر وتتأمل طبقة ترسل يعني ولا لا إيش القصة هذه طبقة كاملة تفكر وتتأمل, <تصفيق> كاملة بتفكر وتتأمل. ومسموحة تتزوج الناس العادي خيان تعال إيه طبقة تفكر وتتأمل عساب إيه طبقات أخرى تشتغل ولذلك في قوانينهم الظالمة أن الفيشة حتى ماشي الشودرة الفيشة يحظر عليه أن يتملك أكثر من اللازم وإن كان قادرًا ممنوع من نوع وتحصل كال... كذا لأن هذا يؤذي مشاعر البراهما إيه لأنه البراهما لازم يبدأ في نهاية المطاف إنه إيش يعني يكون حتى هو متميز ماليا هو الأغنى وعلى حسابك آه والبراهما يمتلك أي شيء لأنه هو المعز هو من من من من فم الله مخلوقه فإذا افتقر حل له مال الشودرة أن يأخذه وليس الملك أن يجازيه على ذلك يأخذ من الشودرة كل مال يأخذه يغتنم فيه فتعود فقيرا وينصير غنيا مسموح إيش يظهر ماله ديون طبعا هو أسلوب ساخر جدا وجميل آه في قصة حضارة ظل يعلق وفتق وقال الذهب والكذا وقال يبدو إنه هذا الذهب له يعني إيش تأثير روحاني خاص بالقناة بحبه كثير بآثار روحياته الحمد لله قال إذن هذا موجود هذا في كل للأسف شيء هذه نفس الطبقات نهر يقول قال هذه الطبقة طبقة الليبرهما قال يعني ليست بدع من الطبقات لخدنا لها ما نال كل الطبقات التي تحاول أن تتميز من سائر مجتمعها من العفونة كلي والفساد وإن بقيت في الجملة لا احترام توها عفوا وقداستها ليش بفعل مين بفعل قدسيين العظام والعارفين الكباراء اللي إيش تنتجهم فعلاً في منهم ناس ما شاء الله يعني فبضلوا احترام لكن أفرادهم من هم ناس أنجاس ولا عندهم خبر روحية ولا أهل تأمل خبثاء بيستغلوا وضعهم الطبق عشان إيش؟ ها يعني يسمنوا ويندفقوا على حساب مين؟ الغلابة والمساكين من الفيشيا ومن الشودرة فنهلوا يعترف بهذا ومتألم منه جداً جداً طبعا إذا هو ضد هذا إيه الشيء واضح؟ طيب هذه بعض المخففات الأشياء السيئة الكارثية الأخرى أه؟ القوانين. حاول بعض اللي منها الآن. القوانين. من ضمن مثلا إيش هذه القوانين زي ما قلنا قبل شوية. أه. الملوك لا ينصبون إلا من طرقت مين لشاتريه. والملك مقدس ومبجل لأنه الصورة الإنسانية التي يتجلى فيها الله. لكن الملك المفروض ألا يقطع أمرا إلا بعد مشاورت مين لبراهما. حتى وإن كان القضية عنده واضحة وكذا لا لازم يشاور دائما. طبعا هذا إيه في في التطور إيه. النهائي لتطور نظام الطبقات في البداية نقولنا كان العكس الكشاتري هو رقم واحد والإبراهيم رقم اثنين الآن لا إن عكس القضية من الانتقام التاريخ صار لا بده إيه يرجع له في كل حاجة بالنسبة لوظائف الملك وشروط يذكرناها في الدرس السابق آه. في موضوع منو سمرتي هذا قوانين منو بالنسبة للمساكين هذولا الشودر هذولا وحتى إيه الفيشيا إذا واحد من هذول مد يده أو على بيده او باله سواء بيده او باله يعني بخشب بحاي اي شيء اه راس ايه واحد من ابراهما تقطع يده طيب قطع مباشره شيء ظالم جدا اما اذا رفسه كما يرفس الحمار كما تقول والله اذا رفسه برجله فتقطع رجله رفسه هيك واذا كلمه باسمه او باسم طائفته قال له يا إيه يعني يا ابراهامي مثلا اه او يا فلان شانكرة مثلا اسمه هيك شانكرة ما قالوش يا سيدي أيها المبجة أيها مش عارف ايه هيك باسمه يقول يا محمد يا عدنان يا كذا فالقوانين تأمر بإدخال قضيب محمي من الحديد طوله اثنى عشر قيراطاً ليش هي مش عشر مش عارف المهم هي قوانين اللهية هذه اثنى قيراط محمي نصل نصل يعني قضيب من الحديد أو نصل سيفة أو حاجة قيراط محمي على النار إلى درجة الإحمرار ملوث الطرف إذا ملوث محطوط في النجاسة عشان يصير يصير المصيبة طول حياته ويدخل في فمه إيش هذا الذي تجرأ على هذا صعب جدا جدا قومين شو, شو إيش ليه إله هو هذا هذا يعتبروا كأنه إله يعني ما من فهم الإله أنت أقل منه ممنوع تخيل ممنوع ممنوع تحتاج تزفر حتى تقول له إيش الزاد على اللزوم ممنوع عشان بتزهوش هذا نوع من الظلم الظلم السخيف جدا جدا وأمثال هذه التشريعات التشيع طبعا موجود للأسف الشديد موجود أمثلة من البشائع الأخرى عاد نظام الطبقات لم يبقى مقصورا على أربع طبقات لا بل صار هناك إيش نوع من إيش التفرع داخل وتشعو طبقة واحدة الآن الآن في القرن 21 عدد الطبقات في الهند كم مش أربعة ومش 40 ومش 400 ثلاثة آلاف تحيروا ثلاثة آلاف طبقة كاستن وتفرع كله أي من أي من الطبقات أي الأربعة في طبقة خامسة غير المنبوذين في كندالاس بسموه أول كندلا كندلا هاي أي طبقة أخرى أقل حتى أي من الشودرة مين هذولا الذين تولدوا من أم براهمية وأب من الشودرة ما هذا غير عنده غير مستحب ها ولكن حصل وراحت واحدة براهمية غلطت وعصت وزوجت واحد شودري فالابن هالبيج أو بنتها بسموه الكندلا هذا أقل من الشودرة، تخيل؟ فهذا مش طبق الحالة مش معتمدين أصلاً، بس موجود الكندلا، بقول لك كندلاس، آه موجودة واضح، آه في طبعاً إيه المنبوذون كما قلنا هذول إيه الباري، آه الباري هذولا حتى نجد يسموه باري زي ما هي كلمة هندية باري هذا المنبوذ المسكين هذا ما لهش علاقة بالطبقات كلها هذا خارج الطبقات يعتبرون نجس هذا نجس والحمد بالله آه لعنة هيك إلى هي هذا لا يخترب منه. ستقول لي طيب موضوع الاختراب هذا في الطبقات الأربع هذه وحتى مع الكندلاس في كده للأسف للأسف حتى مع هؤلاء بين الطبقات الأربع ممنوع الأكل المشترك كل أبناء طبق أبوك لحالهم ممنوع يوكل واحد من من الفيشا مع كشاتريا ممنوع أو الشودرة مثلا مع إبراهما ممنوع كل واحد مما قلق قلقل وأقلق وأربك التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي بينهم أصبح مرتبكا بالكامل هذا برضو إيه ناعي عليه إيش نهرب بلهجة قاسية جدا كيف أنا دولة عصرية وأن الشغلة هذه إلعية مدح نذهبني يعني مش مش مش مقبول بالكامل آه. طبعا بعض الناس حاول إيه يقولك لا في مقففات أخرى تبريرات فلسفية هي مش واقعية أن يقول لك مين أحسن مين أسهل الإنسان يدافع عن نفسه ضمن مجتمع متنوع زي هذا كثير الأعراق كثير الأديان كي مختلف الأصول كثير اللغات ك... شكل غريب الهند هذا متحف متحف عجيب جدا جدا جدا اه تستغرب كيف متعيشين اه وعمليا هم عمليا متسامحون جدا في الأفكار والنظريات صح بشكل هندي متسامح بشكل غير طبيعي يعني حين تسأل هندوسي دوري مخوف من الإسلام والخلافة دين إلهي وصل الحق هذا عادي طريق ممتاز هذا المسيحية او وصل لله له ولك 100% ما فيش مشكله في اليهودي ازردوشتي ازردوشتي والهندوسيه طيب فصل عندهم موقف من البوذيه لان يعتبروها ايش زندقه هرسيا هرطقه حنتحدث انا بتحدث عن البوذية انشقت هذه البوذيه انشقت يعني عنهم صح انشقاق هي لكن نُفيت من الهند تستغربوا الهند مش ارض البوذيه ما فيها ما فيها بوذية الهند في بالمره طلعت على الصين وعتبيت وعلى اليابان الهند ماذا أبو ذيون؟ فشلت بالكامل ليش فشلت؟ هذا سر سر كبير بده ايه دراسة إن شاء الله موجود الجواب عنه للمؤرخي الديانات كلها طرق. فمتسامحون لكن في الأعراف والتقاليد وفي الميدان الحياة العملي ليسوا متسامحين بالمرة عندهم تعصب عجيب يقول النهره قال من عجائب شعبنا أنه شعب الأول الأكثر تسامح حول العالم في الأفكاء والعقائد متسامح جدا جدا جدا وهو الشعب الأكثر تعصباً وجموداً في العادات والموارث والتقاليد العملية مع بعضه عنده تعصبات تقول لي كيف تحدث عن الهندسية؟ طب هم الدمر مسجد بابري هذا المملك طبعاً هدمروا قتر المسلمين وحرقوا وحرقوا وقراء عملية متعصبون وهم ينعون على هذا التعصب تعون الثانياز هذول والمعلمون الكبار والكتب البدائية هذه والأوبنشاد تنعى ها أعتقد في الأوبنشاد واحد منهم قصة العابد هذا المتعصب الذي اصيب بداء اعياء ليس له شفاء متعصب اه فدائما يقدم ايه قرابينه المدمر اللي هو مين شيفا آه؟ هو بحب شيفا بحب المدمر هذا اه مش لفشنه آه. يقدم مش لبرعنه اه بقدمه وبس فبيقدمش لا غير ونقول لهم ايش بتعنين لا يقدم له الكل ولا كالي ولا سرسات ولا اي واحد بدك إياه وحتى في معبد الاخر عندهم هذا لا هذا متعصب حتى داخل الهندوسيه فبرز له اله نفسه هذا ايش المدمر آه؟ شيفة. وقال له أيها العابد يعني آه. المحب لماذا أنت متعصب لهذا الحد نحن الآلهاء يحب بعضنا وبعضا ولا نحب هذا التعصب تقرب لغيري وقال له لا آه. عنك هم. عن الإله عنك. سيب ثم خطر له بعد أي بضعة أيام قال له أنا أقول لك المرة الثانية عليك أن تقرب الغربيل لغيري هذا يسعدني وأنت تخفف من وطأ تعصبك وقال له لا متش انت وبس في المره الثالثه خطر له بشكل ثنائي مزدوج نصفه الاعلى ايش شيفه ونصفه الادنى فشنو شنو لله الحافظ ها لله الحياه والعطاء والنماء والخيرات كلها شايف احنا ببعض الاخيه تجليات لإله واحد فكان نصف سعيد ونصف مستاء العابد مبسوط ومزعلين في نفس الوقت ثم قدم للجزء الاعلى فقط قال انا بقدم القربان تشيبة، مش لفشنو اجذب <تصفيق> وقال <تصفيق> فتركه ثم خطر له المرأخي وقال له قال له قد أظهرت لك أكثر مرة وأتيتك في ثالث مرات بهذا الشكل الثني المزدوج لكي أخففك من إيه؟ من أبهاض غلوائك وتعصبك ولكن يبدو أن تعصبك داء ليس له دواء وتركه قال له ليس شي فايد فيك فكانه الهند بتقول يعني حسن البيت هاري أنه في حتى صنف من الناس ما ينفعش فيهم إيه، آه الدواء لا امل لا ما يؤوس، من علاجهم، حالا ما يؤوس منها، صح موجود، فكله ما على فكرة، مش بس في الهنداء، كله ما فينا زي هيك، عنده تعصب جنوني، تعصب غير عادي، طبعا هذا يتبع يتبع ضيق العقل أو ضيق النفس طبعا، ترى عقله صغير الفكرة ما فيه، متلقيش ما واحد متعصب حقيقي وعقله كبير، مستحيل، اللي يكون فيه صغر في عقله تعرفوا ليه؟ لأنه تعصب نفسه من بين يمكن عشرات التعريفات علو، تعريفا واحدا مين أقول ليه؟ هذه المرة ذكرتُه أنا تعصب بمعنى تعريف واحد بلجي يعني ينطبق على كل حالات التعصب. وشو فينيه؟ كل كانت أو قومية أو كذا كلها. التعصب أن توجد في موقف لا تستطيع تبريره. إذا بررت مش متعصب أنت؟ خليه يقول أنت مسلم؟ ليه ما تكون مسيحي؟ متعصب أنت؟ لا. حقولك ليش أنا مسلم؟ ت ت ت ت ت وناقشك أنا مش متعصب أنا. لكن ليه أنت بتحط إيدك مع أخوك وبتضرب الناس مع أن أخوك هو اعتدى عليهم؟ لانه أخوي إيه؟ هذا مش تبرير بس اخوك ظالم في شيء اعلى من اخيك واعلى من حقيقه كونه اخاك اخاك هذا الظالم ينبغي ان تاخذ على يديه لانه الحق حقه يتبعك لا اخويا بضلوا لحمه كويس انا اعطيكم هنا مبدا مهم جدا وطبقوها هذه فكره مهمه جدا هذه في الاجتماع كل فكره اذا امكن تعميمها اثارت إيش؟ الانقسام والظلم والتهارج والخطأ مستحيل أن تكون صحيحة في ذاتها طيب، هذا الفكرة معناها كويس هل تقبل التعميم؟ أنه لما يكون أخوي، أو ابن عمي، أو صاحبي، أو أبوي، أو شيخ أو كده بيتذبح الدنيا من أجله إيه؟ الكل حيعمل هيك الدنيا صارت في حرب هل أنتهي؟ خلاص، انتهى ولا ما إيه، انتهى؟ سيصبح لمنطق منطق مين؟ منطق الأقوى ولا ما صحية؟ منطق السيد، منطق كده هل ما ينفع لكن لو لا الحق عم والظالم تريد أن يؤخذ على يده أيّاً كان وإن كان ابني ينفع تعمّم هذه الفكرة طبعا وأجمل شيء وتستقر بها الحياة صح ولا لا؟ ابن الشيخ، ابن الملك، ابن النبي، ابن الولي، ابن البغي، ابن كذا أي واحد الظلام تريد أن يؤخذ على يده هل يمكن تعميمها؟ هل يمكن تعميمها فكرة جميلة هذه طيب، الفكرة الحرية الدينية عندنا إن إحنا أنه لا إحنا عندك الحق تخشي الإسلام تطلع قصت لك نظر أيام ذكرت الشغلة هذه هل يمكن تعميم الفكرة هذه؟ يمكن تعميمها ايش حيصير النتيجه مصيبه حتصير حصير كل المسيحيين مسوي اسلامات قصص اصلا اختنا المسيحي عندها يا حرام اصلا المسلمين راح احمد الله عليه بتقولوا اهله هذه كفرت كل اللي هو يتحول اسلام يمكن كذا كل هندوس يتحول مسيحيه يقتل كان اخري لاجل الفكر الاسلام العجيب هذا الاعوج الاعور اللي مش فاهم حيبه مش فكر اصلا هذا, هذا مش فكر ولا يمكن العالم يقبلو لا احنا متسامحون ما شاء الله ها متسامحون حيقولك هل انت تقبل الهندوس المسيح البوذ الكذا الاخير يصير مسلم اه طبعا وهو اخونا له ما لنا وعليه ما ونرحب به وليس هناك من ممتاز كويس وانت هنا لم تفكر في مشاعر أهله ودينه وعزته وقال عادي عنده الحق اه يصفعهم كلهم وتخلى عنه هذا خياره هذا لأنه خياره يا خياره الشخصي طيب هذا نفس المسلم الان او بوح مسلم حتى رسمي اي حول يهودي بده مسيحي ماركسي لا بقطع راسه قلت. ليذا ترى اسولها قال لك اسمع الشيخ نعلم مصري محدث كبير هيك مؤلفاته دخول الحمام زي خروجه اقسم بالله في التلفزيون قلت الحمام ايه روح تغسل يا اخي روح تغسل افكارك المعرفة هذه الإسلام صار حمام صار فيتصير او باد سيمر ايش الهبل هذا هذا فكر توجه بالعالم؟ دخول حمام حتقول للعالم حتقول لليهود والمسيحيين والبوذيين ولان هذيك دولم دخول حمام زي خروجه هل عليك وعلى التفكير تبعك هذا هيمسك علينا أقول الناس مهذين أنتم مصطئل لا ولذلك لا يمكن تعليم الفكرة هذه إنه البتحوى عندي إنه أقطع راسه لا مش هيخش واحد الإسلام عشان قطع رأسه بيخش ديرك هيكو تعلوش صح مش هتلاقي واحد مسلم جينوه تفرح فيه تقول لي هذا علام كبير أسلم رحمه الله عرب بالله كان قطع رأسه في فرنسا هذا من زمان لكن هم عندهم مش تعصب هذا إحنا بناصر إحنا صننا أكثر تعصبا غلط لا يمكن الفكر الصحيح والحقيقة آه إنها لا تقبل تقبل كل ما لكن فكره إنه كل انسان حر ان يختار وما شاء إذا ترك الإسلام أو ترك حتى أي نظام آخر وتركوا لهذا أي نظام العقدي خلا ينوع النظام السياسي وبدأ يعمل قلاقل وضرب رصاص وكذا كذا الكل بقول لك إيه من حق الدولة أن تأخذ على يده ولا من الصحيح وإحنا نقول بهذا الكلام إحنا كنظام إسلام مثلا دولة مسلمة واحد ارتد وبدأ يعمل قلاقل سياسية وعمل لي ميليشيات وبدأ يدخل نظام الحكم حلك طالو راسه وهذا الحق مسموح لكل الدول صح مش تعصب هذا هذا الشيء الثاني، هذا مسألة ثانية يعني. ما رجع الآخر بحرية إيش لإعتقال؟ فخوض بهذه الفكرة دائماً وطبقوه على فكرة، وصعب وتطبيقه هو العدل وأنا أقول لك تعرف هذه الفكرة مش فكرة هذي؟ هذي بسموها الوسط الذهبي في الأخلاق، بسموها القاعدة الذهبية. قالت بها الهندوسية، قالت بها الشنتوية، قالت بها البوذية، قالت بها اليهودية، قال بها إنجيل متى، قال بها القرآن، قال بها الرسول محمد، كونفوشيوس قال بها، إيمانويل كانت قال بها. الغرب منهم الغرور الأهل هذا، آه عندهم نوع من وصدق خروجيه جارودي آه جارودي قال إحنا الغرب مساكين قال بنفكر حنا البداية والنهاية هنا يبدأ الإنسان هنا انتهى قال نحن مجرد حدث عرضي في تاريخ الدنيا هذا الأبن لانس حدث عرضي قال إحنا كدش عمرنا وإيش قدمنا وإيش إحنا ولا حاجة لإحنا إيش مهمين حاجة لنا عشان هيك صار له الحين ثلاثين سنة جارودي هذا يقرأ الحضارات آه وعنده عنده عمل عمل محهد كبير في مدريد عن الحضارات حوار الحضارات البودي الهندسي والثقافات الدنيا دول كلها اول الياباني والصيني شوف العالم غزير وكريم وعنده اشياء كثير وقدمها لبعضه وصير في نفع متبادل بينه وبيننا ما تفكر حالك انت بدايه ونهايه فالغرب هذا بيفكر انه كانت هو اول من تكلم على القاعدة الذهبية في الاخلاق تكلم سير اخر واحد تكلم عنها اخر من تكلم الغرب في المساله هي. ليش ايش كل من ذكرته تكلموا ممكن اسويها محاضره أو حتى اخذها جمعيه واجيب النصوص كل دين عنده ايه ايش جوهر الذهبيه أن تأتي إلى الناس مثل ما تحب إيش أن يأتوا إليك. لا يوم أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللي بتحبه نفسك اعملوا لهم. اللي بتكرهه لحالك تكرهوا لهم. ممتاز. تمشي الحياة. صح ولا لأ؟ ما تعمليش استثناءات. يقولهم بيخشوا ديني يطلع ديني، ديني بجوشلوشوا. غلط. ضد القاعدة الذهبية. ذا يخبل واحد منك. ولا دينك يكبر. لو دينك مليح أنت. بس أنت غرّك شفت الحديث مش فهمه مليح. لو فهمتها ما فينا في الدين زي كنا. هو حور كمان. على كل حال. طيب. فبالنسبة إيش؟ اللهم صلى على سيدنا محمد النظام إيه الطبقات زي ما قلنا إذن هي إيش؟ الطبقات المنبوذون أو البالية آه؟ ليسوا إيه ضمن نظام الطبقات اصلا هذول خارج هذا النظام على إيه؟ على الإطلاق بالنسبه لموضوع المخففات صح لكم بالدناخ شعاد كان لك آمين أسهل أنه الإنسان يدافع عن حقوقه في مجتمع شديد التنوع آه؟ وكثير الاختلاف والتباين كفرد ولا تضمن له هذه الحقوق ضمن طبقة بلا شقق وضم الطبق أفضل صح ولا ما هو خلاص يعني أنت كشاتري يا خلاص عقوق المعروفش هي صح ولا مش هتخوض ألف مرة عشان إيش خلص حقك لكن لو ما كان في نظام الطبق هذا الكاستن هذا هالك كان إيه كانت أفضل بعد الأمور داخل بعضها هذا الكلام كان ممكن يقبل في مرحلة مرحلة البحث لولا شيء واحد إيش رأيكم وهو إنه هذه الطبقات الأربع لم تبقى أربعة أصبحت كم ثلاثة آلاف اي معنى انه ثلاثة آلاف؟ يعني بمعدل تقريبا اي 800 طبقه او 750 طبقه في كل طبقه اي معناها حتى حقوقي داخل طبقتي كمان اصبحت غير محدده تماما صح ولا سيجننوك انت شوف هنا قضايا يا سيدي شوف القوانين حتى الأوروبيين اللي مسويينها غير اه بتكون انت مظلوما تماما مو عليك واضح حقك بتروح يا بابا تجيب تفريعات واشياء وبعضها سخيف فورمال صوري تعيز جدا جدا جدا, جدا يا أخي يعني واحد مثلا إيه؟ باعني هذا الشيء وطلع هذا الشيء مثلا معطوب لا يؤدي وظيفته يقول لك هل كان يعلم بهذا؟ نعم هذا شيء وملكه وهو صحيح لازم لما بيعني اياه هو اساسا وانا اخذته عشان هو هذا ايش؟ فونكشنال يعني يعمل قال لك لا ما نحكمش عن النوايا بدنا اعتراف منه يقول هو بلسانه كنت أعلمها اتفضل بالهذا بهذا حقوقنا يا تفضل مش هيعترف فهموا كذا بعرفش والله العظيم ما كنت أعرف إيه لأن احنا متورطين في زي هذه تفضل قانون قانون من اغبى ما يكون بعضها تحس يا غباء واحد عنده قطعة أرض أجرق إياها ثلاث تلاف يورو في الشهر تخيل ودفأ شهر, شهر شهرين ثلاثة أربعة ثمانية شيء غريب وتعمل أنت إجراءات ايش الاستئجار هذا وتكلفك ثلاثة ألف يورو وبعدين ايه لما تروح عند لا ممنوع هذا ممنوع مش إيه؟ مش صالح إلا فقط لإي لأهداف معينة. لا تفك هذا غيره لا. طيب خلاص ترجع هقولك لانا بعض الكاش ولا حد ينجز دخل. خدعتني أنت ضحكت علي وأخرتني. تروح للمحكمة هل كان يعلم؟ ليه ما شاء الله. كيروندش تك هو إيه لا يكونتم تبحث المالك مالكها. في واحد مالك أرض دافع فيها مئات الألوف بعرفش لأيش تصلحه قال فلا لازم يعترف إنه ما كانش بعرف. بلا كلام فرد أخي هذا. فأنت تخيل عاد أي ضمن أي ثمن مئة طبقة داخل طبقتك عاد أنت وتحال يعرف كل تفاصيل القوانين ما هو معنى إنه ثمان طبق معنى صار كل طبق عنده إيش خصائص واختصاصات ومميزات وقوانين تحكم العلاقة أيضا يعني في خمسين داعية كأنا أستغرب هذا نأخذ الشخص على فكرة قرأت هذا المفكرين كبار يتحدثون عن الهندوسية وذكروك كمخفف إنه مين أفضل كتوم هذا الكلام ك جميل كتبتها لو كان عنا إيه فخذ أربعة طبقات ممكن يقبل نسبيا خطوتين في البحث ليس ثلاث تلاف طبقة هذا كلام فارغ كيف يدافع عنه آه؟ كيف تدفع عن هذا إيه؟ النظام بدنا نطوله نطول ولا بلاش نقرا لكن على كل الحال آه رينيه رحمه الله عليه يبرر وبرضه ينعى الغربيين عجر ومش عارف ايه طيح حتى فتهم لا هاته نحن مش غربيين ونرفض هذا الشيء وقال لا انساني ونظام غير عادل ومقزز ونهرو عنده الحق بصلاح وهو اولى بقومه وبهندية من كياجين، صح ولا؟ ضده كان يا أخي، زلمة بيت مرة تكلم عليه معروف حمل لواء ضده يعني حتى حق غندي، إيه؟ وألغوا نظام المنبودين، الحمد لله، ألغوا هذا ما عندش شيء منبود هذا، الباري أنت من الهند أبشع في تاريخ الهند النبذة هذا، إيه؟ ألغوه، شكر الله لهم، فهينجين ورخ لا، قال لك هذه مسألة ما لهاش علاقة بالأسباب اللي هم بتذكروها التاريخية ومرئية واجتماعية لا لا لا، هذه مسألة تتفق مع المبدأ نفسه، مبدأ إيه؟ يعني مع جوهر الهندوسية. بدأ يدافع وهذا طبعا ايه نبره شايفه عنصريه وغير علميه انه الناس تختلف حجه جنور رحمة الله عليه لانه عقل فعلا لا تنقض حجته لا هنا سهل جدا ننقضها في لحظه لانه الحق حق واي تبعا انتبهها عمرك ماذا ؟ تتبع انسان على اسمه يعني انا شو قرات كتابه تقريبا وافقت على كل شيء فيه تقريبا هذا الشيء لم وافق عليه ولا لحظه مباشره تعرفت انه هذا خطا خطا تهور فيه ولازم تهور لانه فعلا ايه ما في كتاب صحيح الا كتاب الله كتاب كتب بشريه أشتهد بشر بغلط ايش حطت الرئيسه انه البشر مختلفون واللياقات والطاقات مختلفه صح وهذا صحيح وقال بدي اقول لك عادي في ناس يولد وهو صغير ومش عارف ايه ده ده وبعدين بطلع كذا ومش مهيئ انه يصير شيء اخر صح هذا كلام دائما صح بس انا بقول لك هذا لا يمكن يبرر نظام الطبقات تعرفوا ليش تعرفوا ليه لانه نظام الطبقات اول وراثي أه؟ وراثي اجتماعي يعني ها اللياقات هذه لا يمكن تفسر داخل إيه الاختلاف الطبقي. ما لي أنا بثبت لك تجريبياً إمبرغياً إنه طبخت الكشاتريا كل أبنائها لازم يكونوا بخصر مستحيل. أنا هجيب لك قرض منهم. آه؟ هجيب لك قرود من الكشاتريا هجيب لك من البراهما زي ما لاحظناه رؤى. آه؟ من أخس الناس جال. من أفسد الناس جال. وهم عندهمش أي خبرة ولا أي روحية ولا أي تأمل. وهم براهما قال كذبين قال يعني شاعلوا سمعة أبائهم وأجدادهم والقديسين الكبار هذا كلام صحيح وحجيب لك من الشودراناس من أرقم يكون آه ذهبيو المعدن صح؟ أصحب لي قط خطير جدا جدا لا، غاندي ما كان إذا ما قلنا إيه من الإبراهما لكن أحسن من أي إبراهما ووصلوا صار ثانياسي والمصلحية هنا أنا بشوف منطق أرستو أرستو طاليس أحسن أرستو كان يقول إن الأب الذهبي إن الأب الذهبي آه قد ينجب ولدا فضيا وإن الأب الفضي قد يلد إيه وينسل إيش ولدا إيه ذهبيا أرسطو لذلك يقول أرسطو لابد من المرونة في التعاطي مع هذه النظم صح مع لأن أرسطو أيد العبودية وأيد نظام الرق وأيد الطبقية المجتمع على أساس يعني الفكرة للأسف وقال لك قال لك في العالم كله في شعب واحد متحضر شعب اليونان ها وبعدين وفي الشعب المتحضر هذا في تقريباً 200 فرد نبلاء الأعراق شم العنووف والبعض منهم كلهم راعى هذا أرسطو تخلف هنا التهوه أرسطو بس كان مرن أكثر من إيش من الهندوس هذولا وأكثر من جنو كمان كان لك المساء لابد نتعالى معه لأنه الوقاعر يزود إنه هي مرينة ممكن الذهب يجيب لنا فضير. فضي الفض يجيب لنا أي ذهبي يخرج الحي من الميت وخرج الميت إيه من الحي ويا ما شوفنا إحنا أي علماء وأولياء خلفوا ناس حشافوا إيه من أسو عباد الله ويا ما شوفنا إما هي نوح أحسنت شوف قرآن عظمت القرآن شوفت ها. ها نوح جاب لنا ابن كافر ولا مصرحيح. ها أبو لهب عم النبي من أرومة ك... خير عباد الله كهذه الأبن هاشم ناس طيبين جدا جدا كانوا المطعمين و البيت و عارف يعني الناس ما شاء الله عليهم يا جاب لنا واحد قرد هذا أبو لهب نحنة الله علي ثبت يده في الجحيم و قلت ابن أبي جهل شوف عكلم رضي الله عنه مين عكلم هذا ابن أبي جهل عدو بيئت فرعون وأكيد هذه آسيا بنت مزاحة هذا أكيد كانت إيه؟ من أسرة فرعونية من أسرة راقية ملوك أهل وكفار متفرعنين سبحان الله بنى الله لها بيتنا في الجنة الإنسان عظيم جدا هذه مؤمن آل فرعون من الفراعن صار مؤمن ها ويقال لقيا برضو جزائه جهيداً بسبيل كلمة الحق يقال في اختلاف إيش مصيره في الناس قالوا آه بعد نقتل هذا الرجل الله احتمال آه. لكن قال بالحق هذا الصحيح الحقيقة بتقول هيك قاعدة ما تضحقوش عينه؟ دو يقول لا مدام أنت إيش في شيء حاضر لك في شيء تولد أنت إيه مخلوق في جناتك مبرمج بروغراميرت لكي تكون مزارع أو تاجر أو كذا أو كذا مش صحيح بالعكس أنا ممكن أولد وأصير إيش أحسن من واحد براهمي عند روحانيات وتفكر وتفلسف وفكر وتجريد كامل واحد براهمي يولد وكل تفكيره في وحسيات والذات وعمر ما يقدر يكون براهمي حقيقي وأنا منصحيه عشان كهم يحاولوا كمان من مقاومات قال لك أيوة عشان هيك إحنا علينا ألا ننتظر وألا نطلب ولا نتطلب من الشودريه ولا من إيلكاندالس هذولا، آه، الاستقامة الخلوقيه على النحو الأمثل، لا. لو خلطوا، سرقوا خربطوا، بس مش من واحد برهمها، يعني تبي من بعضهم هكذا؟ يعني عقوبة بسيطة جدا جدا، إذا نفس الأخطاء هذه، آه، أتى بها واحد من إيلفيشة يضاعف له العذاب؟ العقاب طعس بتصير إذا أتى بها كشاتريا يضاعف له العذاب ضعفين إذا أتى بها البراهمي قد يضاعف له العذاب قالوا أربعة أضعاف ومع ذلك يبقى البراهم هذا إيش يعني جذبشن هيك أو سنامي. استثناء يعني ها قال لك البراهم هذا وإن أتى ذنوب العوالم الثلاثة هيك بسموها <تصفيق> عنده عوالم ثلاثة يعني مخلش شيء اللي عملوه السبع وذمة حمولة يمنع قتله يمنع ويمنع الملك أن يلحق به الأذى له أكثر شيء يعني أن يوقع به إرأى أن ينفيهم المملكة دون أن يصادر شيئا من ماله وأن يلحق به الأذى المعنى المادي ولو تطلع بلدي بس لكن يقتل لا الإبراهيم ممنوع يقتل ولو سفك كل دم حرام قال لك فهو قتل ممنوع يقتل ليه يا حبيبي وغادي قطعت ويد الولد وقد قطعت قدم لو رجل للرجل لأنه رفصه أو لأنه رفع يده عليه إيش الظلم هذا النظام متعفن على حقيقة نظام لا يمكن ندافع عنه وهذه الزلة من زلات إيش العارب بالله كينوه رحمة الله عليه لما دافع عن هذا النظام ودفعه هزيل ولا يمكن أن يقبل ليقاتل الناس الوراثية لا يمكن تفهم على هذا النحو ولا مستحيح وشوفت في بلادنا شوف مصر مثلا حتى في أي بلد آخر شوف العباقرة حتى البحكم بصّل الحكم كبار المفكرين، كبار الأدباء، الشعراء، آه، شخصيات دوات ال ال الحيثية والهيئة، كلهم أئمة الفلاحين ومصاعيد مصر، صح ولا لا؟ مش من أبناء العائلات والذوات في القاهرة؟ لا، في بلادنا بتلاقي أبناء الفقراء، صح يا الحج، فقراء الغربنين، اللي بيعيشوا العدس، هم الأطباء والمهندسين والناس المفوهين والمش عارف إيه؟ الحياة تص تصح الإنسان بالمعاناة، ومش صحيح؟ وزي ما قال أبو العتاهية، آه، إن الشباب والفراغ والجدة للمرء مفسدة للمرء أي مفسدة؟ والتاريخ بقول كل الشعوب الناجحة والمحضرة تدخل التاريخ بقصد عظيم جدا من المبادئ والمتانة الخلوقية والقيمية وبقليل من المادة والمحتاجات وتخرج من التاريخ تخرج خلاص تخبر بكثير من المادة والإنجاز إيش المادي وبقليل من إيش من الأخلاق والقيم هذا المناج الصحيح لا يمكن ندافع عن الباطل وإن أتى في أي في أي صورة فانتهينا أعتقد إيش من موضوع الطبقات الآن نأتي إلى عقيدة إيش عقيدة التناسخ رين كارنيشن هذه أو يسموها هجرة الأرواح باختصار موضوع طويل هذا مؤلف في مؤلفات كثيرة جدا والأسف تورط بعض الإسلاميين وقال به بعض الفئة الإسلامية وبعض الشخصيات الإسلامية الدروز مثلا يقولون بسموهم موحدين هذولا يقولون بالتناسخ الدروز اثنين عندنا إحنا إيش أحمد بن حافظ هذا آه. وتلميذه كان يقول إيش بالتناسخ لدينا أبو موسن الخراساني أحد المؤسسين الدول عباسية كان يقول بالتناسخ بالتناسخ من عقائد الأري القديمة تخيل إيه؟ لأنه فارسي، آري آه. فيقول بالتناسخ محمد بن زكريا الطبيب الرازي الزنديق هذا هذا طبيب طبيبه وخيرسوب بس زنديقي هنا عنده زندقه وتكلم في النبوه كذا فظيع الرجل وعاش ولم يقتل هاي زنديق لم يقتل وزندقته ثابتة بس عقل كبير آه. هذا كان يقول بالتناسخ عندك تلسل علمي إلهي والعجيب يحتجون على ايه التناسخ بايات من القران بيحبوا قاعدين كلام فارغ طبعا مش هنجيب موضوع طويل اذا تحبوا ترجعوا له نشوف ايش حجهم ها وهي مجرد دعاوى فارغة كما قال ابن حزم نرجعوا لكتاب ابن حزم الفصل ذكروا ذكر وذكر هذه الاسماء كلها وجابوا حججهم من القران الكريم ودافعوا عنهم بسو... ضد موقفهم بسرعه المهم سماها دعاوى فارغه ها. فالتناسخ ايش قصه التناسخ هذا؟ طبعا طبيعي انه هذه الديانه في تضطر ان تقول بالتناسخ ليش؟ مين يقول لي ليش؟ لا مش الطبقات اه وبس لانه يا سيدي في عندهم ايه موضوع ايه موضوع خلود الروح بيعترفوا في الأخير ليش طيب؟ لماذا تعترف الهندوسيه بخلود الروح الفردية روحك وروحك وروح وكذا وروح كله لازم ايه تخلد أحسن الواحده لان الروح الله والله ازلي ابدي سرمدي اذا مستحيل روح تفنى وتضحي موجوده آه. طيب لسه مش اهمش الجواب كله هل تقولون بعالم آخر، بآخرة، آه؟ يجازى فيها الإنسان على ما اقترفت يداه خيراً فخير، وإن شراً فشر، آه؟ فيها الديوان والحسابات؟ لا. بقولوش بها. قال لك العالم هذا إيش؟ أزلي أبدي مستمر لم يزل. شو لم يزل يعني؟ بقولوش بدا. لا، العالم هذا إنت كان موجود؟ آه؟ زالوا تعرف كورديون هذا؟ وانتفخ وبتفرغ ووو وبرجع انتفخ وبتفرغ. والعجب من هذا النظرية. أعتقد تحت تأثير النظرية هذه آه. قال بعض الفيزيائيين الملاحدة مثل فريد هويل فريد هويل يقول ايه بالكون إيش آه الازلي الثابت قال بتخلق وبرجع وبنفاني وبضلوا باستمرار كانوا متاثر بالفكر ايه الهندوس الأزلي طبعا علميا انا مستحيل علميا وبحسب القانون الثاني في الثيرموديناميك مستحيل وبحسب البيج بانج الان مستحيلين كذب هذا يقولوا تطلع كلام فارغ الان يكون عنده بدايه علميا وهذا طبعا ضد الفكر الهندي الهند قالت لك لا العالم اجزلي بس مش ثابت. تعتبره تغيرات وتبدلات وتحولات. وبعدين بضمحل بمعنى إيش يكمن؟ مش إنه يفنع. يكمن. ترجع الأرواح كلها زي ما قلت مرة في خطبة قبل شهر يمكنها. وهذا النور برجع كله في صدفة كونية. كأنه الـ Big Crunch يعني آه. كله, كله برجع برجع برجع برجع برجع. زالوا كورديونا. بنفيس. بعدين برجع ينبثق من جديد. بعد كم؟ محددينها في الكوزمولوجيا cosmology هذه كوزمولوجيا علم ها؟ الكونيات محددينها هتسمع كلام عجيب عندهم إيه معبد بنالس معبد إيه بنالس مدينة بنالس هاي الشهيرة مقدسة هذه آه. في المعبد هذا حاطين إيش حاطين قطعة كذا بخامية وعليها إيه ثلاث لوحات نحاسيه ثلاث لوحات مُحاسية يتوسط كل لوحة وحاسية إيش قطيب من الألماس الألماس مش الماس، فش شيء اسمه ماس هو اسمه الألماس بنعرفه بسمي إيش الالمس آه قطيب إيه من الألماس أه. طويل هيك تقريبا ثلاثة قلوبام من الألماس واحد فيهم وضعت عليه حلقات على هذا القضيب تتدرج من الكبرى الى ايه إلى الاصغر في اعلى إيش القضيب عددوها 64 ايش حلقه ذهبيه هذا نحاس وهذا الماس وهذا ذهب حلقات ايه ذهبيه ايش قصد هذا وفي راهب قاعد يعمل حركات معينه قال لك يوم خلق الاله ابراهيم العالم هو ايه بنى هذا المعبد لانهم يعتقدون تحت قبه معبد بنارس اه ايوه الاخوه مركز العالم هذا مركز الوجود في كوزموس هيك بيعتقدوها المركز اللي كل بده عنه حتى المسلموا قال لك الكعبه مركز العالم فوق البيت المعمور صح الى اخره كل بيبحث عن المركز في نفس الأفكار نفس الكلام فقال لك هذه مركز العالم في بنارس عندنا كويس والله هو عمل هذا براما طيب وقال لك حط 64 حلقة ايش حلقه اي ذهبيه لها علاقه بالأمد اللي الحقيقي يسعد به العالم بالوجود قبل أن يفنى ويتحطم ويدثر كيف؟ قال لك آه الآن هؤلاء الرهبان مكلفون ليلة نهار ما في إجازات ما في نوم ما فيش ما فيه بس في شختٍ واحد بخلص بيجيب بعدين مباشرةً تقا تقا تقا تقا تقا باستمرار بيشتغلوا أي و وش القصة؟ قال لك بسيطة لازم هو ينقل إيش؟ الحلقات الذهبية هذه من القطيب هذا إلى القطيب ثاني عنده كمان قطبين فرقات لما يخلص نقلهن ينتهي كل شيء يسمع صوت يتفتت الرهب نفسه والمعبد نفسه هذا يتدمر ها وبعدين يسمع صوت كالرعد القاصف على اثره ينهار المعمار الكوني كله لكي ينشئه الى الرب الخالق من جديد وكمان دور عاد هذا الحكاية حكايه بتنفي حبيبي إيش هي في قواعد النقل هنا هذا المحافظوها لا حد حتى بيا أولادكم الصغار بيورشيك قصور العقل الإنساني تخيل أجا واحد مش عارف قصته هذه وما عندهش فكرة رياضية عن أي متوازي هندسية واحد قالوا طيب بدي أعطيك أنا إيه فرصة 24 وعشرين ساعة تنقل كذا 64 وستين إلى حلقة بالنظام الفوريني إذا لم ت إذا فعلت عشرة مليون دولار لك إن فعلتش تقتل ضربة بالرأس رصاصا 24 ساعة؟ أعمل نجيب خمس دقائق سنرى ماذا تعملها؟ بعد كم بليون سنة بدك؟ كم ألف بليون سنة؟ كيف؟ قاعدة التبنقل، طبعا معروف أنتم الهند الهند أرض المثمثك يا حبيبي، أرض الرياضيات أذكى عقل رياضي خلقه الله الهنود شيء خطير جداً المخ تحليلي هو، الرياضيات علم تحليلي المخ التحليلي الخارق الهندي معروف، ما في واحد تحليل زيه عندهم علماء رياضيات مذهلون من قديم على فكرة طبعًا أنت تعرف هذه ال ال هذه في منها سفر كامل عن علم الرياضيات حقائق رهيبة آه. في عنا الآن هل يكون فيها اليونان الغربة ومسلمت أقليدس الخامس وذاه تقريرات الهندية شيء لا يصدق يجيب لك مسلم يعمل عليه ستين برهان مش برهان واحد ستين برهان عقل مش طبيعي مش مش عادي الله ما عطيوه أشياء نسذولة راح نشوفه مثلاً في موضوع الفويماتيك الكمبيوتر رقم واحد ما في <تصفيق> الله ما مزايا فهم هذه هل... اهم افكارهم هذه شوف هذه قبل برضو الاف السنين عارفين القصه هذه المتاوله الهندسيه قال لك قاعده الاله براما في النقل انك انت ممنوع تنقل في كل مره إلا ايه حلقه واحده اي واحد سنين ممنوع من عم باتا تضع حلقه على حلقه اصغر منها دائما الحلقة اللي تكون ايش اكبر إيه؟ من اللي فوقيها جميل عشان هيك لازم كان في عنا ايش قضيبان اخران فارغا كيف طيب الانزمه وتلك حيني القطيب المليء هذا كم كم حلقة فيه؟ أربعة وستون هيك حكون شكل صح؟ هذا الكبير أصغر أصغر أصغر كذا؟ ها حأخد ها سأأخذ أنا أصغر واحدة أحطها في القطيب هذا صح؟ أنا بدي أحط الثانية ونحطها في الثالث لأن ممنوع هذه أصغر ححطها في كل مرة واحدة بعدين حرجع عملية إيش؟ أخذ هذه أحطها فوق هذه هيك ممتاز هذه أكبر هذه أصغر حجيب هذه أكبر منهم آه ححطها إيش؟ وين <تصفيق> حعضة واحدة ورمل صحيح بعدين لازم إيه أجيب هذي أرجعها كيف في المرة الأولى انت بدك نقلة واحدة في المرة الثانية نقلتين في المرة الثالثة أربعة ثمانية ستاعش اثنين وثلاثين أربعة وستين متوازي هندسية أنت بتعرف إنت في الأخير نفترض إيه في الحلقة ثلاثة وستين أنك بدك كذا كذا بليون البعديها بدأ الضائع في البحرين هذي شيء مذهل مخيف. المسألة بعد كم حتنتهي؟ ما مش حافظ الرقم أنا؟ ااا كتبتها بعد ثمانية وخمسين ألف بليون سنة. ثمانية وخمسين ألف بليون متى؟ بشرط إنه الشغل مستمر ليل نهار وأن كل نقلة تستمر ثانية مش أكثر من ثانية ثانية. شغل آتوماتيكي لي كانوا قالش شغاله روبوت. دوك دوك, دوك. وستين في ستين هذه دقيقة في 24 ساعة عفواً في اليوم يعني آه. ستين هذه اللي هي الثقيقة وفي ستين هذه الساعة في 24 في 300 إيه وخمس وستين ربع بيطلع عندك كم مليون تعرف كم مليون ثانية في السنة؟ مش كثير 31 مليون ونص فقط ثانية يعني في السنة وحيعمل ايه؟ 31 ونص مليون نقلة ولا حاجة لسه ولا حاجة لأنه الرقم مخيف هتقول لي ها بتذكرني ايش بقصه التشس هذا او اللي هي رقعة الشطرنج صح؟ هل اختراحها واحد اسمه وزير اسمه سيسا ابن ظار اه للملك شرهام صح؟ كان في ملك هندي اسمه شرهام وهيك زعلان ومكتئب كذا اجى هذا سيسا حكيم جدا جاب هذه اللوحة فيها 64 مربع صح؟ أنا عمره بلعبت في هذه الشطرنج بعرف بس بعرفها لحد هذه 64 بعرفها غير هيك ولا بعرفها الشطرنج 64 اه وعلمه كيف هكذا انبسط الملك قال له أطلب وتمنى شبيك لبيك مصيبة هذاك رياض كبير هذك قال له أنا رجل متواضع ما بطلب بطلبش كثير بطلب اللوحة نفسها هذه اللي صناعتها فيها 64 إيش شاهزها 64 إيش اللي القرصة حسنت قال له أنا أطلب فقط إيش لي حب الجمح في المربع الأول وبعدين اتضاعف الجمحات والطريقة الهندسية قال له شو تغير؟ قال له يعني واحد يعني مصرية اثنين أربعة اثنين قال له شغرة أعطوه كي الملك جيبوا كيس قمح حاربوا ليها ممتاز هذا وزير قانون جدا جدا ولا حكيش قمح يعبي له كل 64 راحوا له بلا هذول فين بعد كم مربع راح الكيس راح زين راح ثلاث رس وكل مربع بده ياخذ اعاده ضعف شيء جنن إذا صار المربع 20 مثلا بدنا إيه سبعين مليون حبه هناك بدنا قديش الحين يا حييه 140 ها اوف قالوا يا سيدنا الملك هذا شيء فظيع قالوا يحسبوها قديش يعني قديش بكفّك؟ قالوا لا طب لسنة قمح الهند لسنة شمالاً جنوباً قالوا بكفيش لا عشر سنين قالوا ولا ألف سنة إيش في قالوا بدنا إحنا محصول العالم من القمح لألفي سنة نعم هذه بالضبط وحسبينها بالمنحبة أنا كتبت كدر... أنتقم الرقم هي مكتوب عندي كم حبت يمح محسوبة برياضيات قم بضغيها جن الملك قال خدعنا إحنا قطع رأسه عمله حيلة قربت عروسه لأنه ما تبجاش في كلامه موجود <تصفيق> <بالجمحات>. <تصفيق> ما موجود معنا أنا مدين إله صح ولا لأ بهالجمحاد بالجمحاد خي فعمرك متظور في العجز هذه هيقولك عمل لك كذا تخرج عشان مليون ولا أغ أغ طلصا تقول لا حبيبي عشان مليون إيش تيجي إيش شغل صعب فهم بيعتبروا إيش عاد إنه العالم سيدخل في ليل براهما بسموه ليل براهما آه؟ سيدخل في ليل براهما ويتدفر ويتحطم بالكامل بعد إيه بعد 58 وخمسين ألف مليار سنة بقليل كمان أكثر شوي يعني وبعدين يرجع من اول وجديد برجع الله ينشئ هذا العالم وددددد أخري كيف كانت النشأة طيب هذه النهاية كيف النشأة عشان التناسخ التناصخ آه النشأ غريبة ودحيحه عشان شغل معينه شنو كيف تأثر الفكر الإسلامي المنحرف بهذه الأشياء المنحرفة كمان بالخرافية أستطيع الخرافات هذه في مكانها مستحيل ما في من فا العلم الآن. العلم لا يقرب العلم الكون هذا الكوزموس كل مش العالم مش الأرض. الكوزموس له بدايه مستحيل علميا ما في تسابيا رياضيا له بدايه الحمد لله شيء طيب كان يقول لا العالم له بدايه ازلي كانت عقله الفلسفي غلطان على الفلسفه لا ارسطو ازلي ابن سينا ازلي ابن رشد أزلي. ازلي ابن طفيل أزلي. ابن كله كل علميا لا مش ازلي له بدايه لا اله الا الله الازلي الله كل ما يؤثر فيه الزمان ليس ازليا كل ما يخضع للزمان ليس أزليا، لازم هو تنبأ حي مفهوم بسيط جدا جدا، ظل عنه هؤلاء هذول بظنوا إيش؟ إنه الأزل إيش هو؟ الأزل إسحب الزمان في في الماضي، إسحب وإسحب وينهايها بصير أزل كأنه ممكن سحبوا من نهاية آه وإسحبوا في المستقبل للأمام أو مش الخلف إلى ماينهاي بصير إيش؟ أبد غير صحيح لا هذا أزل ولا هذا أبد كل هذا زمان الأزل والأبد وهم متضايفان آه هو شيء خارج الزمن كليا. ليس علاقة بالزمان فهمتوا كيف؟ بس هي فهمنا هيك أن الأزل والابد مقولتان لا زمنيتان ما الهنش علاقة بالزمان أصلا تنحل مشاكل فلسفية كبرى كما قلت أمس الخطبة هذول الفلسف الكباب بما فيهم كانت مثل مش شكل هذه وتورطوا فرطة كبيرة والهندوس هاي هم مش فهم مش شكل هذه ما صحيح والعالم لا مش أزلي ومش أبدي هذا العالم المخلوق كله لا أبدا طيب نرجع فكيف البداية كانت؟ شوف البداية العجيبة هذه قال لك البداية كان إيش الإله نفسه الخالق هذا قبل ما يكون خالق قال ما يمرس الخلق وكان لحاله قال لك وشعر بالزهق وكان بعد الزهق هذه آه كلمة فصحى الملل السآمة زهق قال لك ليه زهق الإله؟ ماذا زهق قال لك؟ قال لك في ذلك الوسط اللانهائي من الوحده شاف حاله الحاله ماذا؟ ماذا؟ صور طفولي هذا حتى صور بداية بريمتيفي لله إذا ما في بالقرآن وين يا حبيبي؟ تعرف راما كريشنا هنا قلنا في الإله اللي أنا إيتوصلت إليه عبر تعليم المأمور بها قرآنيا هو إله كامل تام التجرد بعيد عن كل حسيات التافه هذه ما في الإله في القرآن الشيء فعلا إذا أنا لك الإسلام إذا بتفهم صح أنت القرآن أه؟ وتعتقد بالله صح أنت بتكون تمارس نوعا من التجريد الصعب جدا جدا على الأكثر البشر في الدنيا إيش رأيك هذا يكون بوخج كبير كثير كثير لازم يكون مخاق عملاق، أنا بقول مرات إيه؟ ممكن حتى التجد لأنا بمارسه في أفكار علمية وفزائية وكذا وفلسفية بفضل أن أنا شئت متدين وأنا صغير متأفف بالقرآن ودائماً كنت أستصحب بصورة أن الله غير هذا الشيء اللي أنا بقالها في كتب ومتأثر بيه بس هو أكيد غير هيك يا الله ذاتها وأقولها بس ما كنتش لسه ناضج عن الفكر بيها أوه. بس عارف كنت هذا هل... المهم هو شيء كلمة تنسب يا بكر الصديق أعظم كلمة في التجريد كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك يا حبيبي أجمل شيء والله العظيم هذا هذا أكبر رزوف توحيد إنجاز الكلام يعني كل ما خطر ببالك يعني حتى الموضوع ذكرته أمس ستشوف اليوم سأجيب ه... عليه برضو إيه كذا استثناءات وأقول إيشي قصد فيه بالضبط لسه موضوع التمايز هذا موضوع دقيق لسه وصعب لأنه ممكن يفهم غلطها برضو الصوفية والهندسيه كمان وجود الضلّي بسموه أنا ما بحكيش أنا لوم وجود الضلّي وجود أعمق من هيك بكثير لسه نرجع المهم إيش قالوا شعر بالزهق والملل فإيش عمل فمد يده ولامس إي بدنه وأحدث شيئا من بدنه وتعملق تعملق تعملق تعملق أصبح يعني إيه بشكل إيه مخيف بعدين ثم شق هذا الشيء فإذا به إثنان آه. إذا به إيه إثنان. ثم أودع في هذين الاثنين الرغبة في بعضهما هذا اللساء الأول والمرأة الاولى يا ياما ويامي هذا حواء قصة هذا موجودة في كل أساطير على الفكرة بس كل مره باسم جديد آه؟ ياما ويامي وبعدين قال لك إيه فكان منهما النسل أحبلها لهبي. اليامي هذه لقد بنات وبنات بشبه فنظرت بشبه هو إليه ذات ليلة يقول وهناي شافت فيه سر غريب قالت هذا الذي خرجته منه لأنه أرسلت أنه الأصل كان جسم واحد كان هذا إيه قال آدم يعني يعني وهي طلعت منه قال طب ليه ما هو خلاص شقان لا هو الأصل برضه كانت كيف استطاع أنه إيه يأتيني هذا وأنا جزء منه وكيف أولدني هذا من فشافت فشاعت بالرهبة أمام إيه اكتناه السرات تبعه فأقرض أن تختفي فلما أصبح الصباح كانت قد تخفت في شكل بخرة. صار صارت بخرة لكن هو شعر بهذا عرف فتحول ثورا فأتاها فكان منهم النسل الكريم ما شاء الله فقررت إيه أن تتحول إيه مهره فصارت مهره فتحول جوادا يعني هي فرس صار هو جواد فأتاها فصار منهم إيش دوات الحافر تحولت أتانا تحول حمارا، أتاه، فتحولت إيه ماعزا، فتحولت إيّاً، تحولت ناعجة، فتحول كبشا، وفيش فائدة، وهكذا ظلت إيه، ها قصة وحكاية التحول حتى النمل، النمل يعني، صار نمل مؤنثا، صار إيه، صار في إيه نمل مؤنثة، صار هو نمل مذكر، ها أو ذكرا وهكذا، وبعدين نظر إلى الخالق مرة إلى كل هذه المخلوقات وخاصة إيه. هذا آدم يعني هذولا وإلى نسلهما وقال عجيب هذا الخلق هو أنا وأنا هو لأنه مني خرج فطلعنا إحنا أجزاء حقيقهم الله يعني الثقر العظيم كان الفارغ هذا وهذه أصل واحدة إيش؟ الوجود أن كله هذا مستقم من الله اشتقاقها حسب الأسطورة الفارغة هذه حسيا وهذه الأسطورة الفارغة الثخيفة في التوحيد أه؟ للأسف واحدة الوجود يعني هي مستند من عربي في الحكم لما قال ما نكح الله مثل نفسه فمنه صاحبة والولد إيه مصدر هندوسي الكلام مية في المية قارئ الفكر هندوسي هذه وطبعا قارئ طبعًا حكيت إنه هو قارئ هندوسي واضح يظهر كتبه قارئ الفكر هندوسي مليح الرجل بس ما بقولش إيه إحنا اليوم كباحثين من أسهل ما يكون ما أحد هاد ماجستير أنت دكتوراه انت دددة شروحات المكي خمسة وست مجلد انت اشتغل على أول مجلدين أنت على خمسة كذا أنت على ثلاثة أنت على خمسة الحجة ما هنشوف كل مصادر أيوة عربي انا مش شيخون فعلوا هذا يعني الى خطوات احسن منه وكشف عن مصادر كثيره احنا ولا نعقه مصادر عنده بوذيه وهندوسية وغير موجوده ما هي اي درس يا اخي واضح ان بتقول لي ما نكح الله مثل نفسي فمنه الصاحب الولد يعني ادم وحواء منه والزوج وزوجه منه ايه هذا كلام هندوسي هذا مش كلام اسلامي هذا يا حبيبي احنا عندنا فكره الخلق على فكره القرانيه فكره عجيبه جدا جدا مش, مش فاهمينها طبعا احنا فصل العلماء ما فهمها تخيل يعني إيه خلق عارفين زي إيش؟ علاقة الله بخلقه عبر الخلق مثل علاقة الصانع بمصنوعه، غلط إنه هاي أنا هيك وجبت فخارة وعملتها إبريق ماشي هيك الله يخلو بس هذا موضوع ثاني موضوع ثاني وعميق جدا جدا بإذن الله تعالى هذه كل أفكار جديدة إحنا عندنا أفكار داخلية في ناس فكوا إنه أي إنه أي شيء هو نائح المسلمين أكده هو أصيل صحيح مصحيه صحيح، وإحنا مش استثناء كل الأم يعرض لها هذا لما تأتي تفهم كتابها تفهم على خلفيات معرفية أخرى يا جماعة ما في أمة تفهم كتابها أو دينها إيش بنقاء معرفي أو بسموه يعني إيش بتلقن إيه سلبي كامل إني أنا صفر مستحيل ولا حصل ولا يحصل هذا تعلم سله يحصل هذا ولا يمكن يحصل لكن المفروض اللي يحصل دائما شو هو إعادة النظر آه الرسيرش هذا والريفورشن آه وإعادة البحث والمقارنة الدعوب دائما هل أصبنا إحنا كمسلمين مثلاً في فهمنا للذات الإلهية على أنها ذات؟ هل مفهوم الذات مفهوم إلهي صحيح أصلاً؟ إيش مفهوم الصفات؟ إيش مفهوم الخلق نفسه الخالقي؟ لازم كله واحد ننظر فيه هذا عشان نختار من إيش من التجريد والفراد القرآنية لهذه الأشياء وإلا بنقول تورطنا إيش مفاهيم ثانية مستوردة ودخيلة علينا بشكل أو بآخر؟ ما العرب عندهم سطير وعندهم أفكار ثيولوجية في الجاهلية موجودة كانت عندهم وأثر على فهم الإسلامي. كله هم بدو درسان ما درسنا إحنا لا ولا واحد بدرسوا كتب. كتبنا كلها تعليمية جماعة كتب مدرسيه تعليمية تعطيك الأشياء كمقررات نهائية هو هيك هذا العقيدة وهذا الله وهذا اسماء وهذا الصفات ولا مش عارفين صح ولا لا ماشي مسألة أعمق من هيك بكثير فتحتاج بحث على كل حال فهذا أسطورة إيش الخلق عند هؤلاء الناس نيجي الآن إلى موضوع إيش التناسق فهمنا ما هي الداعية أو ما هو الداعي إلى طرح موضوع التناسق عندهم ليش بيعترفوا بخلود الروح ليش؟ لأنه عندهم إيه؟ الروح الفردية هذه من طبيعة مين؟ الروح الله صح؟ إذن هي أزلية إذن هي أبدية جميل طيب هذا الروح، ما بناء في الحياة الدنيا؟ تحتقب وتشتلح الموبقات يقتل وعزق وعزني ويستبد بالشعوب ويعمل أشياء مش كويسة ولا مصرحية خلاص، سيفلت هنا؟ وليس هناك دار آخرة قال له، آه صح، هناك دار آخرة عنه وكذا، والعالم دائما دعوب آه وأزلي ولكن في عندنا التناسخ لأنه في قانون عندهم اسمه قانون الكارما. شو الكارما هذه؟ ناس ترجموها بالفعل، ناس ترجموها بالعمل، ناس ترجموها بالجزاء الاخري هي باختصار يعني يمكن ادق ترجم لروحها الكارما معناها إيش فعلا؟ قانون الجزاء. إنه أي شيء بتعمله مش هتفلت منه. كل فعل يفعله الإنسان مثل ضربة النحات إيه بإزميله على إيش الصخر، بدها تأثر. ويبقى أثره إلها أثر. وقال لك لما إيه يغادر كل واحد من هذه الدنيا يغادرها إيش؟ بميزتين. ميزة الأولى إنه في عنده شهوات وأهواء ومرادات وطلبات لم يحققها لسه. صح. ما أفهمه هو أنا خلعمد وطلعت عملت كل اللي بديه. لأ لسه لسه في عنده أشياء. صح ولا يعني حتى اللي حقق أشياء فردية بكون عنده عمل إنه يحضر زواج ابن ابنه يا يخسر ما حضروش. نفسه يحضر زواج ابن ابنه إيه طب حضرته. نفس أشوف ولاد ابن إبنه. بنفسه هذا الإنسان محدود فقال لك عنده اشياء لسه بده يحققها ما حققها ايش 1 وفي ديون لم يسددها لم يوف بها ديون عليه ها. سواء أشياء حسن عملها مخرج جزائها او أشياء سيئ لم إيه؟ لم يعاقب ايه عليها عشان قالوا لابد من التناسخ شو التناسخ هذا انه هذا الروح عم تروح لا تفنى طبعا لكنها تحل في جسد ايه اخر الغريب عاد ان من ضرورات التناسخ عندهم ومن اهم عقائدهم على الاطلاق كما قال بيروني جاء المايو من وحده الوجود وبالتناسخ مش هندوسي ولو قال بكل عقائدهم الاخرى لازم تؤمن بوحده الوجود بانثيزموس هذا اه بانثيزم وتؤمن بالتناسخ رينكارنيشن هذا او هجره الارواح والا انت مش هندوسي طبعا احنا مش هندوسيين انا مش بهذا ولا بهذا هذا كلام فارغ قال لك آه ومن إيه؟ من دورات الإيمان بالتناسخ وهذا شيء عجيب جداً أن الروح في الدورة الأخرى هذه الثانية أو الثالثة أو الثلاثة أو الثلاثة أو الثلاثة أو الثلاثة, أو الثلاثة, أو الثلاثة مليون لسه هذه دورة قال لك فضيعة دورة متكررة من جسد لجسد من جسد لشهزة إلى ماشي الله نشوف في استثناءات طبعاً وقت ممكن أن نتحرر منها من الدورة هذه ننعتق من رق الدورة هذه الميلاد المتكرر بسموها دورة الميلاد المتكرر حلقة ملعونة قال لك إنه إيه؟ أن الروح في الدورة إيه الجديدة هذه؟ لا تذكر شيئا عن ذاتها وعن أعمالها في الدورة إيه؟ إيه طبعا هذه مش فكرة تأسيسية، هذه فكرة تطبيقية مطابقة لأنه كلنا الحين عند الهنادكة بنعيش دورات أخرى ولا واحد يقول أنا بذكر والله صح لما زمان كنت في روح كلب البعيد. وكنت بروح على كذا كذا واتعرف العالم عبر المرخاري وكذا و... وانا واحد يذكر لما كنت سنيق او حي وما كنتش اسمع حاجه انا عيش في عالم اصم الحي عالم اصم عالم اصم وكذا اه ويا دوب اشوف ايه برضه ايه سلهوت هيك طشاش يعني وبعدين اجا واحد ووضع راسي ولا انا لغت واحد غربان طفل صغير ده ما ولا واحد كذب كذب وهم عارفين الكلام هذا ولا واحد قديس فيهم قال انا بتذكر الشيء هذا صح فاضطر اضطرارا وانا بخرج عقال الذهبي بتساءل العقائد بيكون يقول كلها إيش عقائد غير منطقيه وغير عقليه تطبق تطبيقا ها تفصل يعني تفسر عشان إيش إيه تفسر شيء هم بيعطونهم هالتفصيل هذا مش تفسير هذا قلنا هذا هذا هروب من تفسير فقال لك إيه إنه الروح لا تذكر أي شيء طيب معناه هي الآن ستعاقب على أشياء لا تذكرها المسكينة صحيح أفعلها عندهم إيه بس لا تذكره يا أخي هات حت... عشان هيك هاتوشرب عبثية إيش الكون عبثية الوجود هنا أنا بقول ستسد الضربة للنظام الهندوسي صح ولا؟ كيف تبحث على الحكمة أنت وعن كذا كذا؟ وهذا الوضع نفسه يشعل مرء بالا أحسن، فوق هذا؟ هذا بلا معنى هذا، صح ولا؟ أنا فيه، شيء غير معقول هذا هذاش. إنه صيب من كوارث ومشاكل وشو وكذا. قال عشان الأشياء سويتها أنا بذكرها بالمرة ما رجع لأقابل الآن. ك هو هيك، هو هيك. بعدين في نقد آخر ذكي جداً. لا طبعاً للأسف الوقت طوله قرأنا وجهه شفايثر للشيء هذا، تقيّق جداً. انه هو طبعا بالنسبه للنظام هذا هو نظام تخليصي نظام ترقوي كيف بنتاخذ اول شيء هم ايش الروح لما جاءت جاءت بشكل تكاملي اعلى درجه تكامليه لا كانت هي روح إيه؟ البدن الانساني لما حالة الروح في بدن الانسان كان هذا إيه؟ أعلى درجه ايش في الانتجريشن في الاندماج والتكامل لها في الانسان طيب أه. عشان هيك الإنسان هذا لابد يوصلوا إيه تخليص وخلاص من ذنوب ومشاكل وديونه المسددة عبر التنازخ كويس. لما يعمل الأشياء سيئة أنتم تقولوا ممكن إيش يمسك في جسد إيش حيوان؟ بحسب قواعد التناسخ عندهم لا يمكن بعدين إيش الحيوان هذا إيش ها يصير الترقق لأنه الترقق هذا إيش قال لك إيه أو هو ها ذروته العليا إيش الإنسان ويتوقف بعدها ولا يمكن يعاد تعود نعيد الدور معه جديد عاد. لا خلص هي تمت اول مره وانتهينا فكر في فيه تناقضات كانوا قال ايش في قال في في تناقض قال في مطب مش حقدوا يتخلصوا منه عشان هيك إيش جاءت البوذيه والجينيه كاصلاح لهذه الأخطاء واخذ موقف اخر حنعرض له الحين نعرض لهاتين الفلسفتين او الطريقتين في الحياة، هم مش قد بالمعنى الصحيح بالاخير طيب فهم متكلم عن هذا الموضوع بتفصيل وفعلا سدد ايه نقدا قويا بس بعتقدهم بشي هذا حد الان التناسف وكذا كذا هذه فكرة أيها والكرمة زي ما قلنا الكرمة هي أيش يعني من مقتضياتها التناسق. عشان يوفى كل إنسان أيه كل إنسان ما عمل طيب أنا وعدتكم نختم بهذا إن شاء الله إن يمكن بدنا نتكلم عن أيش اللهم صلى على سيدنا محمد في نقطة وعدت وأنتكلم عنها اليوم هذا لا لا هذا لا عن أيش عفوا لا لا لا لا لا لا مش نحكي اختصارنا نقول هال... هذا هذا تعبير علمي لما نقول ايش مثلا انا هذه اقتصادية معناها هي تتبع مبدأ بسموه مبدا ايش نصل او كام وكامز شو هو كامز ريزر انه انت دائما اختصت في التفسير واختصت في الوصف واختصت في التعليل يعني بدل ما تفسر شيء بخمس خطوات اذا ممكن تفسر خطوتين هذا مطلوب علميا فأقولك لك هذه اختصار في التفكير مش اقتصاد يعني فلوس في شافت انتبه أه. فلما نقول هذا ايه مثلا هي ذو طابع اقتصادي زي اللغة أنا وصفتها قلت اللغة أي لغة عندها طابع اقتصادي صح ولا لأ؟ لأن اللغة إذا تخلت عن طبعة الاقتصادي في التواصل في لا ال أبتصيرش لغة تفقد لغويتها كيف؟ حتصير هذه ما لا نهائية تبدأ تتكلم أنت عشان تقول إيه يعني جمله عادية أن تقول أنت في ثانية بدك تقول خمسين ألف جملة وهذا مش لغة فقدت اللغة التواصل أنا مستعد مستعد أن أنا لك عشر سنين عشان تحكي ايش جمله فاللغة بطبيعتها برضو ذات, ما قلت في الخطبة؟ ذات طبيعة اقتصادية عشان حياتنا عشان وقتنا عشان عمرنا وعشان عشان مشاغلنا و كذا لا تقدرش و لأنها اقتصادية فهي قاصرة و هي عاجزة و هي مشوهة جدا و اختزالية و تكون المعنى و وتخون الموقف زي ما قلت احنا في وطرنا لتواصل نتواصل كيف يزال تواصل صح تواصل البشر بساكينا نستعلم احنا و احنا شبه جوزة المعزولة أنا قلت ايامها لما تحدثك عن ألمي كم أنت ساحي بتحدثك باللغة واللغة اللي يمكن تصف ألمي كلام صحيح أنت مبسوط تسمع الألم إن تألمت أنا ألم معنوي ألم مادي ألم حس لأخره أنت مباشرة ستعيد تمثل هذا الألم على صورة إيش من خبراتك أنت ألمي أنا طيب ولا عمرك بتحس فيه ولا بقدر أنطق لك إياه ولا بقدر أصوره عشانك جاء فن الرواية اللي بكتور روايت هذولا محاولة نوع من التخلص من إيش من اقتصادية اللغة صح ولا أنت بتتشغرب يعني بتلاقي لديه الكبير هذا ممكن يعمل لك 200 صفحة عن موقف كله انت ما تقدر تتحدث عنه ايش واكثر من خمس جمل موقف صار بين اثنين اه التقهوا في الشارع مثلا دول الكبار هذولا اه بشكين مثلا هذا اه انطوان تشيخوف او تشيكوف زي كيف موقف عاديه بسيطة جدا هذا هذا معنى الاقتصادي مش معنى المقصود يعني المادي فلوس كذا لا لا لا إدارة الموارد النادر يعني لا الاقتصاد هيذا المهم نرجع الموضوع اللهم صل على محمد لا انا وعدتكم بشيء غير هذا مش مشكله طبعا واي ملاحظه وعدتكم بشيء في اخر اليوم قلت المهم هي اخر شيء اللهم صل على سيدنا محمد عجيب بشيء اي شاء لما دور الخطبه ان شاء الله ايش حاتكلم عنه اذا عندنا وقت لا اله الا الله أيه. موضوع أيوة. موضوع قلت موضوع تفسير العالم وطبيعه علاقته بالله الموقف الثنائي والموقف ايش الاثنائي صح مظبوط اول الدرس هذا نختم بها ان شاء الله محاضرة اليوم طيب طبعا موضوع الموقف الثنائي والموقف الاثنائي لما اقول لاثنائي يعني ايه موقف إيش؟ وحدوي توحيدي اه وبعدة الوجود طبعا هذا عن ايه عن مساله او موضوعه علاقة الله بالكون طبيعة علاقة الله النظام إيه بالكون المخلوق لله هذا المبدع لله كل طوائف الهندوسية بل كل طوائف الفكر إيه الهندي اللي يعترف بوجود إله تبوه لأنه في عنده طوائف ما لهش علاقة بالموضوع زاي بوذي مثلا بشكل عام تعترفش بتقولش إنه في الله بشكل واضح ما بتقولش ولم تبحث هذه المسألة على الفكر ما لهش علاقة بها طريقة الحياة عليك والتحرير الفردي طيب بتعترف هذه الطوائف التأين بإله كخوا خالقة أه؟ إنه إيش أبدع الكون كلها تعترب بهذا هو خلقه وهو يدمره قلنا اليوم شوفا كيف معبد بناء خلقه يا الله يا أخي ويدمره لكن تختلف بعد ذلك الآن طيب إيش طبيعة علاقته بهذا الكون المخلوق في عنا موقفان الموقف الأول موقف ثنائي والموقف الثنائي مباشرة أول مقتضى له تصوير الله كإله شخصي يعني عارف إيش كالك الشخصي يعني؟ يعني ذات سلف ذات في ذات ذات إلهية معنى هذه الذات متميزة ملكون ولا غير متميزة متميزة يعني هذه وجود الله وهذه وجود الأشياء الثانية يختلف هذا الشيء وهذا الشيء هذا موجود حتى في الفكر الهندوسي تخيل ستقول لي غريب يعني كيف هذا الفكر موجود أيوه؟ لأنه مش كله واحد وي كمان في قط التميز هال في الهندوسية هذه وظاهبوا أديهم وقلوا فلسفات تحت اسم واحد، اسمه إيه؟ هندوسموس طيب فقال لك إيه؟ قال لك لا ولذلك وجود الله وجود النفس وجود العالم ثلاثة وجودات تقول الهندوسية الإيه؟ الثنائية الهندوسية إيش؟ الثنائي ذات المنظور الثنائي طينا لهذا ثلاثة وجودات متميزة كل منها غير الآخر وخلافه وسواء ولا يمكن أن يستحيل تحت أي ظرف إلى الوجود الآخر أبداً أبداً تصبح هذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء طبعاً هذا الموقف الثنائي تقول لي ببساطة هذا يلائم موقف مين؟ الأديان التوحيدية اليهودية والمسيحية والإسلام وأكثر شيء الإسلام واليهودية وأخر شيء المسيحية المسيحية في عندها أي موضوع التجسد وكذا وكذا والتحولات ها؟ هذه هي هذه المشكلة وإعادة التجسد reincarnation مش بمعنى التنسخ هذا في المسيحية لا يقول لك سال تجسُد الله وعيد التجسُد. ريه ريه شوف من هذه عادة. آه المهم، فهذا بنفس الأديان هذه. فهذا الموقف الأول. هذا الموقف إيه؟ الأول. في ناس، وفي ناس إيه؟ عبروا عنه. أعتقد الحكيم شانكارا كان يقول بالموقف اللي اللي اللي الثنائي. من أكبر حكماء الهندوسية شانكارا معروف. آه هو صاحب موقف إيه الثنائي؟ عند الموقف اللاثنائي يعني موقف إيش؟ الوحدوي. قال لك شوف. بلا شك الله خالق هذا الكون كذا كذا ولكن علاقة الله بخلقه علاقة الله بكل هذه الوجودات والموجودات هي علاقة تجل هو يتجلى في هذه الأشياء كلها من غير هذه الأشياء ينتفي وجوده من غير هذه الأشياء ما بمعنى أنه لو عدم الكون بما فيه يُعلم مين؟ الله أستغفى الله هذا حقيقة وحدة الوجود ما في بهذه الطريقة قريبة الآن بها مين باروخ سبينوزا سبنو... باروخ سبينوزا سبينوزا اليهودي اليهودي هذا فلسيوب سمو ملحد ما كان مولع دوا يوم بإله وحدهويا بسبنوزا كان معروف ويدعى الخشى وتقول لكن واحدة وجود نفس طريقة سبينوزا آن مين برضو ألبرت أنشتاين مايشتان ما بقى من زبدة عام لا يؤمن بالله هذا ولذلك الروح العامة في كل هذا الكون وهالتجليات هذه كلها والقوانين الساريه من الذره الى المجره في نهايه المطاف يمين هي الله استغفر الله العظيم فالله مش شخص ومش بيلسن ومش سلف ومش كذا ايه متميز من هذا الوجود لا لا يمكن الحديث عن تميز عجيب وتقبل هيك عاد في الواحدة الاسلاميه طبعا اسف الشديد الصوفيه اه تقليديه لهذه الاشياء الفارغه شبه ايه العلاقه مثل علاقه الثلج بالماء هذا ما اتجمد صار ثلج صح بتقول في ماء وثلج انت وكأنهما شيئان بس في الحقيقة والجوهر هما ايه؟ شيئان واحد مرة يذوب ويأخذ مظهر الثلج ومرة يجمد ويأخذ مظهر, يجمد ويأخذ مظهر الثلج ومرة يذوب ويسيل ويأخذ مظهر ايه؟ الماء السائل بس هو في الأخير جوهر واحد قال لك كيف يكون؟ مرة بتشوف انت ايه؟ وانا شايف انت في كل لحظة ما الشمس والقمر والأرض والسماء والذكر والأنثى والأخضر والأبيض والأحمر الكبير والصغير والف وكله في الأخير يقول لك حقيقة واحدة تتجلى في هذه الأشياء تتجلى في هذه إيه إلا هذه إيش سوف تسدد إيش لها ضربة كبرى الآن باسم العلم إحنا يثبتوا إنه هذا العالم كله بس عندنا هندس يقول لك لا حتى لما أنت تثبت إنه هذا العالم كله جاء من إيش من مبدأ صغير جدًا جدًا جدًا جدًا مبدأ له مادي وله غير مادي مش مفهومش هو ها, ها؟ لك كنا نقول بهذا كيف ورعيوم حاولنا لك إنه يكون هذا كله في الأخير إيش تمر وبرجع يكمن ها شواعي الله في النور الإلهي يكمن في صدفة صغيرة وبرجع ينبذخ منها البيك بانك يقول ما نخونه نحن تويلات هذه العجاز العلمي في الإيه في الأوبن شات يقول لك تفضل طبعا ها عارفين عندهم ها وحاول الزهد يقول لك العجاز العلمي في الأوبن شات البيك بانك احنا البيك ب... تماما والبيك كرانش احنا بنقول في تماما يقولك لك بس هذا الشيء اللي يبقى اللي أنت سميته سنجولرتي هو هذا حقيقة الله هو هذا الروح الكلي اللي بنبثغ منه كل شيء بعدين وبرجع كل شيء له بس هو لا يفنى هو أبدي أزلي بهبلوك وقال لأ العلم ما بقدرش يسدي ضربة حقي إلا نحي لسه العلم قاعد بأيدنا كل ناس عندهم إيش تزيئنا لكل همة إيه عملهم طيب عشان هيك انتبه الموقف الوحدوي هذا قال لك أيوة إحنا بنقول أنه الإنسان يقف إزاء هذا العالم على ثلاث مراتب كل واحد ارقى من الثانيه حتى يصل المرتبه ايش الاخرى الاعلى الل الاكثر رقيا المرتبه الاولى قال لك المايا بتصعبوا المايا انتوا ها كل موجوده في اللغات الهندو اروبيه وهي اصلا السكر معناها الوهم او الهلوسه او السحر هيك تفسر مايا شو المايا قال لك المايا هذا زي نوع من السحر نوع من الهلوسه الإنسان حينما ما بسحر بصير يشوف الفنجان هذا مثلا إيش فيل ويخاف منه وبقعد يسرق ما سحولها ما ما ما أقوله هذا بيشوف زوجته قرد مسكين هو يطلع القرد عني هذا كتف ناس في ناس بيسحب قال لك هذا قال لك هذا موقف الناس العاديين المايا ولا فهمين حاجة ولا قادرين يفهموا أي حاجة في الكون أخبي هذا مسحورين هذا هيك بهالوضع قاعدين هذا أسوأ موقف يدرك العالم كمايا محرف بالكامل في موقف أحسن منه قالك آه في موقف ثاني، يرتفع برتفع ليه الإنسان؟ ويبدأ يدرك العالم إدراكاً طبيعياً، بوعي أعلى، وعي، مستقيم شوي مقنن. شو الادراك الطبيعي؟ انك تدرك العالم، بالعقل ووسائل حس أو بوسائل حس ضمن قوانين العقل وتنظمه وتعيد إنتاجه، ها، فلسفياً وعقلياً بطريقة سليمة بحيث تقدر تدرك ظواهر هذا العالم، ظواهر، أيوة. وقال لك في هذه المرحله تكون انت ايش تميز بنوع من الوعي الاعلى بس مش النهايه هاي هيك لا لازم تصل لنوع من السوبر وعي السوبر وعي الخارق الفائق عشان تدرك العالم على انه ليله ابراهما أو ليله الله يعني شو ليله ليله بسكريتي معناها لعبه استفروا العظيم عكس القران تماما لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناهم لدنا ان كنا فاعلين إن شرطيه او ما كنا فاعلين حاشا الله ها ما خلقناهم ايه قالك ايه لاعبين ايه قالك لا عكس تماما قالك لا الوعي الخارق قال حتدرك انه العالم هذا ليله الله ليله برامه شو ليله لحبه الهيا تسليه كيف وتلاقي فلاسفة عندهم الآن معاصرون ومسيحيون بعترفوا مش بعترفوا ببروا هذا عبر أمثلة سخيفة. لك كيف أنا أقول لك كيف لا زي الأطفال بيلعبوا لعبة الغميضة مثلاً أو بيرسوا حرامي ها وفيها طخ وفيها وكذا وفيها إيش كلام شيء أنت عارف إيه طيب كلك عجيب ليش الطفل بحط نفسه في هذا وبتزداد ضربات خلفه وبهرب وبتخبى من كل مكان وفي الوحل بده حاله وبقدر في كل حظه هو حر حرام اللي يلعب هذا كله صح؟ إيه خلص بطل، لا شاف؟ إيش أبعد لا، بس يظن له يمارسة وخايف، وكذا حمسكوني، وهي لعبة ولماذا؟ هو يحمر وجهه، هو يرتفع، وكذا وجهه، يمسكوه، ويقضوا عليه وكذا لماذا؟ يقول لعبة هذه اللعبة تتدفق من خلالها وعبرها الطاقة الخلاقة التخيلية التمظهورية التمثيرية للطفل الصفر عظيم كذلك قال لك لله من خلال اللعبة هذه سموها السنسارة شن صارت الله هذي بيحاول يخلق ويعمل وهذا بخلي كافر وهذا ومسلم وهذا يعني مؤمن وموحد وهذا ثنوي وهذا إيه وحدوي وهذا قاتل وهذا مقتول وهذا كذا لعبة تسلّ فيها تسلّ حاله انت لما تصل لهذا السوبر وعي تدرك هذا العالم كلعبة كلها له انا كيف لذلك طبعاً طبيعي إذا أدركت أنها لعبة أن ترضى بكل إيش؟ بكل دور صح؟ إيش هتغضب الحين أقول تقول مرة هذيك أنا الممثل لما يجي مثل النور الشريف يمثل دور الشرير في دور جاسوس لليهود دور حقيق جدا هو كل ما تكره آخر تف عليه وعلى التلفزيون هو بفرح يقول أنا نجحت معنا غلطك صح غلطك يعني اثبتت إني بقدر أمثل دور الشرير أنا طبعا أنا فنان تقول أنا معناه أنا فنان عظيم طبعا في في أدوار أكثر استغلال وهذه أدخل في السنسارة الفنية أنا من عندي زي مثلا زي غوارتوشي هذا تدلحام برح سأل زوجتي قلت لها هذا الرجل إيش أغرب شيء فيه قلت لكم بدين قلت لكم بدين هذا طبعاً عاد اللي ما يكون أكثر منه أنا لك إيش ميزته هو إيش توصيفه أغرب شيء فيه قلت إنه طيب قلت له كثير شيء في شيء طيبين مش هذا هو لا بدي أغرب شيء فيه ما عرفت تناولك شو هو الشرير الطيب بنحبه هو شرير بودنا في السجن بعملوا مقالب بهدرو وبنحبه ونعارض معه تماماً قلت صح قلت له العب قرية الكتب السيناريو هذا وابطهريت الفنان هذا كيف لعب الدور هذا وجه قلت, قلت الناس كيف انت طبعا افهم قلت للناس العراق مش الناس دي دوله فاهمين ايه دوله هو كفنان مش طبيعي بيمثلك دور الشرير البيئ الناس، اه في اعراضه في امواله في امنه وقوده والسجون الزنازين بشي كبيره وبخربط عليهم وبثبت وحدات طلاق كذا صح انه هو ومع ذلك بتحبوه وبتتعاضب ما بتحب يصيبه يسوء ومتجلي عليه انت اذا قدر يمسك قلت هذا الدور مش موجود في الحياه هذا الدور ابداع انساني يعني حصري فعلاً مفيش في الحياة شرير طيب كل شرير هو شرير ونبغض شرره في أي مستوى صح ولا لا لكن هنا هذه قرية الكاتب السيناريو أبغي هذا الفنان كيف قدر يحملنا الشيء هذا صح هذا بتوقف الحالة وتأه لكن أقول حال ففي عنا طيب وكل ما يمثل دور طيب يحمل ك وعندنا يمثل دور خبيث أو عنا فهو راضي راضي إنه يمثل دور جاسوس ويطلع عليه النافل الأخيرة أو كلمات إيه سيئة جدا تخالف حقه ويفرح بهذا تعرف ليه لأنه بقدي دور هو مش حقيقي فأنت لما تدرك العالم كأدوار تؤدى حترضى بكل شيء ترضى بكفر الكافر وترضى بظلم الظالم وبضغائن الطاغوت ها وباستعمار مستعمر وبجهاد المجاهد وبكفر الكافر وبإيمان المؤمن فوضى ترضى بكل شيء على فكرة وهذا أيضا ما تأثر به الصوفية لدينا إيش كلهم بعض طوائف وأفكار الصوفية تأثرت في هذا المنظر للأسف، وبدأوا فهموه كأنه إيه؟ وحكايت الحبج السلافية الشهيرة أنه لا يا صوفي لابد أن تفرق بين القدوة الشرعي أنا بتمشيش عليهم، هم مش هبلاء للدرجة هذه، في منهم ولا هذا صوفي عادي مكون غبي للدرجة هذه، بس صوفي يلسوف كتب لك مائة مجلدات مش هبل هذه حبيبي، مش إنت ارتقى منه. بس للأسف عنده منظور خاطئ هو في الأمور تأثر بهذه الأفكار هذه وتبناه هو بدك تنقشف الأعماق أنت من تحت تحفر حفريات أركيولوجيا أركيولوجيا سوفية بدك تعمل لا أعلم أنه يطلب واحدة تخضر عليها عارف ليه؟ لأنه هو يشوف كمان أن الشرع نفسه بظواهره وأوامره نواهي وأحسنت أحسنت وفهمنا إله واختلافنا في الذهمنا إله ضمن الأدوال المطلوب أدائها ومطلوب منك تؤدي دور عالم ظاهر ج واعمل هيك وحنفرح أنت كل ما كذا حنفرح أنت إذا أبط دورك وأنا مطلوب مني أدى دور عالم إيه؟ العارف الباطني ها؟ المستبطن الجوه والحقيقة والسر اللي مش عارف إيده دور كل دور ما ليس أكثر من أدوار فكرة مخيفة جدا جدا هذه الفكرة ولذلك ستقول لي أنا بدي أحطرط اعتراض بسيط فكر مثل هذا يمكن يكون أخلاقيا طبعا لذلك الحندوسية غير أخلاقية إيش رأيك؟ واحدون إيش؟ إيش هذا؟ يا طبعاً ما لهاش علاقة بالأخلاق مش معناها هي لا أخلاقية هي لا أخلاقية ولا بن لا أخلاقية هي محايدة أخلاقية الموقف الحيادي مش مه لا تهتم بالقضية كلها عارف ليه؟ مش نهلس مش عدمية لا لا لا لا لا لا, لا تهتم عارف ليه؟ لأنها ترى الموضوع غير قابل لأخذه من هذه الزاوية إذا العالم سنساره الله إذا العالم ليه لله لعبة الله وهو الاسند ادوار لكل شيء اذا ما لكاش تقول لي كويس مش كويس اسكت خلاص وما تقدرش تعمل حاجه هو هيك شفايتسر هون عادي انا وهذا روعه كتابها درس عميق مش اي كلام مش كتاب تعليمي هذا بيجي يقول لك شيء في الهندسيه واحكي لك مع معلومات تاريخية يعني لا لا لا دراسة فلسفيه مقارنة خاصة بالمسيحية اه بيثبت لك انه هذا فعلا في الأخير، هو معجب بها بس بيقول لك هو الدين هذا ملوش اي اهتمام اخلاقي صح هتقولوا كيف؟ هم قالوا كذا ما قالوا هاش على أي خلفية أخلاقية قالوا على خلفية وحدوية ضمن تصورهم لليلة الله افهم الموقف الأخلاقي موقف اختياري واعي من بعد من اختيارات حرة أنا بختار وعندي الخيار المضاد ومقدر أعمله من هذا إيه؟ اللي يؤمن بهذا الموقف اللي يقول لك أيها وانت بتقول هيك وداخل في اللعبة هذه <تصفيق> بجننك هو قلك بزبوط وانت حتقول هيك كونك تعتقد أنك أنت أخلاقي ومختار وعندك حريتك داخل في اللعبة مطلوب منك قول، مشي، أنا معاهك، ما عنديش مشكلة معاك. ما أعطرتش عليك، يمشي، يروح، الله على يسأل عليك سيهبلوك لك عندما تلو تلع عليكم هذه يمكن في الدرس الأول من الهندسية في الأوبان الشداد إذا ظن القاتل أنه إيه القاتل وظن القتيل أنه القتيل فقد خفي عليهم إيه أسلوبي، إيه قالوا في العمل أو تظن، مش فاهمين حاجة، قالوا إيه أنا القاتل، أو أنا القتيل وأنا السكين وأنا صدر القتيل وأنا القتل نفسه وإذا ظن الشاك يشك فيه يشكك الناس الملحد يمكن حتى تأوى الشاك ها ها هذا ها إذا ظن الشاك أنه يشك وغفل عن أنني إيه أنا الشك نفسه وأنا الشاك وأنا المشكوك فيه هذا ما دري شيئا شو موقف بجنن قبل هيش صوره للأسف الشديد طيب هذه الأشياء اللي أنت بديت تفكر فيها بعمق يعني ممكن تعمل لك خضه فكريه عقديه رهيبة جدا انت ما تفكرش فيها تفهمها ورفضها من غير ما تقعد تفكر فيها بعمق لا عشان تتخلص منها أنت بعدين هتلاقي الموضوع صعب جدا نظريا ترك صعب جدا جدا جدا تقول لي انا إيش عندي ضمانه ان الموضوع حن زي يكون وجه احنا بدنا نخبط ظواهر النصوص مش بدي اخربطكم فكوا منها المهم هذا ايش اه هذا موضوع ليه الله لعبة الله. الكون ك. بس الحمد لله نعنا نص إلهي وقلا الكون هذا مش لعبة الله ومش له الله. طبعا أنا أرفض حقيقةً أرفض بالكامل وحلك على موضوعين. على الموضوع هذا وعلى موضوع راما كريشنا اللي وصل إلى الله عبر الطرق كلها والتجسدات ووجد دائما إيش النتيجة واحدة ووجد الطرق تندمج كلها عند خيمة إيش الجبل الواحدة. بدي أحذر للمرة يمكن العشرين من شيء حذرت منه من زمان من أيام هدايا. وله قيمته، مشا... له قيمته، انتبه وجدت أنا، شو زي الأذيان ككبار مفكرين، كالفلاسفة، وكالعوام بالذات وخاصة أصحاب المزاج الشاعري، الأدبي، العاطفي للأسف يضللهم كثيرا وفي أغلب الأوقات عدم القدرة على التمييز، وهذه قدرة تجريدية هي على التمييز بين الحقائق اللي ما فيها عزاء ما في الحقيقه المفروض الحقيقة الحقيقة ما يكون فيها عزاء هي الحقيقه هيك قدمت اليك عزاء رايت فيها عزاء مشكلتك هذه ما قدمت عزاء هي الحقيقه هيك بدك ولا ما بدك فليمدد بحبل ايه ليسمي الى السماء يعني ثم ليقضى وصح حقيقه يجب ان تحترم لكونها كذلك مش لكونها بتناسبنا تنتصر إلنا تنتصر الاهوان حقيقه حقيقه واقول حق من ربكم تتبع كما هو تخذ النظر عن كل تبعاته مثلا لكن هذا الحق جامد طبعاً آه؟ ومحدد وصعب للأسف يضللهم عن هذا الحقيقة وكثيراً آه؟ وربما حتى دائما خلطوا بما لا بما يميلون إليه واستنحون إليهم من مواقف وعواطف وأحاسيس زي هذه عبر الطرائق الميتافوريكية أو الميتافورية المجازية الاستعارية يجب لك مثال هيك كنت لكي حلو أنت تقتنع بتسخسخ مثال غبي هذا اياك انا بقول من ناحيه منطقيه المثال يؤتى به ينبغي يؤتى به دائما بعد ان يفرغ الدليل ايش من القاء كلمته بعد ما الدليل النظري او الفيزيقي او العلم او المنطقي يقول ما عنده ونقتنع بعدين ناتي بالامثله زي ما مع الأطفال للتوضيح والتبسيط عشان ما تنساش بس أما تجيبني من البداية أنت إيش أو تلخصت خبرتك موقف العقدي بمثال إيه أنا حرد عليك بألف مثال صح ولا كيف مثلا قال لك أنا وجدت في الأخير أن الحقيقة واحدة هي قمة جبل الطرق تندمج حين تلتقي عندها تصير خلاص طريق واحد خلاص قمة واحدة إيش انتهينا حقوله طيب ماذا لو كان الغاية أو النهاية أني ستقمة الجبل نهاية الطريق وطريق واحد ، مش طريق ينطلعوا طريق واحد بحيث لو أتيت أنت من أي طريق آخر لن تنتهي إيش إلى هذه النهاية في طريق واحد بأدل القصر ليس غيره من هنا ومن هنا في هو في هو هو في ما؟ أو هو هو ينتهي إلى نار جهنمية اللي يقعد بروح من سلك سلق وفي طريق واحد إن سلقته أفضيت إلى النهاية والغاية لماذا ليكون الطريق كذا لن تخدعني بمثال إيش جبل والطرق تندمج اي واحد ستقول لي والله صح ممكن والقرآن جاء مثلا صراط مستقيم صح ولا صراط مستقيم يمشي فيه مش وصاعد حتى فيه وأعطاك أنه صراط تمشي فيه معنى ما الصراطات يعني هي مستقيمة صراط واحد معنى الغاية أمامنا الغاية أمامك مش فوق مثلا وتتصلها من جبل مثلا ما تخدعنيش بالمثال اي واحد اثنين اثنين في فرق أنا سأسلم ايه زي ما قلت في المحاضرة إنه هو فعلا ينتهي لحقيقة واحدة وبهذا هو أحد عن خبرته يا بس تقوله بتكذبوا رامك ليشنا تكلم أنا وصلت نفس الشيء عبر القرآن عبر الإنجيل عبر التوراة عبر الهندوسية وصلت لالله لأ عبر البوذية قال وصل الله مع ما فيش فيها الله قال أنا وصلت برضه صح وصلت في خير الله إلا بالمعنى أنا ذكرته محاضرة قديمة يعني من أشهر يمكن موضوع السلف نفس السلف هذه يا ينبرسون تيبرسون المهم الشخص إلا شخص أو كذا النفس إلا نفسية أنا بصدقوه بس في فرق كبير يا جماعة نحن نتبهوا إيش هو أحد هجيب مثال الآن فرق بين جوهرة حين نفضنا عنها في الأغبرة والأوسخ والأوساخ والأتربة ظهر طريقها والألاؤها والتماعها وأتركنا جوهريتها لجوهرة هذه الجوهرة ولا مستحية في فرق بين هذا المسلك وبين مسلك آخر يأمر بالوفاء للألاء وقدسية هذه الجوهرة بالبقاء عليها متلائلة نظيفة على الدوام خاصة حين نكون نحن الذين نعلوها بالأغبرة والأوساق والأتربة ثم نطلب بعد ذلك هذا اللعب الآن ليس لعب الأديان، لعب الإنسان، ولعب المذاهب والطوائف والأديان البشرية ثم نطلب من الناس بعد ذلك أن يدخلوا في لعبة الغميضة هذه، ولعبة الكنز المخفي والمفقود وأن يبحثوا تحت كل هذه الأحجار عن الجوهرة ونحن جعلنا الجو هراء حجراً لماذا نفعل هذا؟ هذا مسلك تضليلي أنا أظن أنه مناسب خطة إبليس في الكون وعمله لأنه يجعل السبيل هذه خفية غامضة ومستسرة على معظم خلق الله بحيث عشان يموتون دون أن يعرفوا الهدى الصحيح ستقول لي ما عن كلامها؟ أنا ما عن كلام هذا إذا بتقول لي أنت يا رمك رشنا ويقول لي أي حتى عارف مسيحي أنه في الحقيقة أنا في الأخير لما كذا وصلت في الأخير إيه للإله الواحد اللي بدل عليه القرآن حولك كويس وهل حقيقة هذا الإله الواحد أنه فعلًا جسم زي لك لا مركب زي لك لا حاخدنه فعلًا مجرد وأنه فوق الوصف وإله بلا صفات يعني صفات على فكرة يعني إيه معناها محدود نسبياً يعني بلا صفات هو لك إله بلا صفات ساقونه بيسموه الساقون هذا يعني بلا صفات أعتقد في شيء ثاني اسمه الأرجون بس بدي أتأكد منها ها هذاك بالصفات نفس الشيء يعني شخصي ولا شخصي هذا إياه المتجرد أو اللي المدجست المتعين حقوله أنت في الأخير كعارف سواء هندوسي أو مسيحي فهمت إنه هذا المسيح مش هو إله الحقيقي مش هو إله أكبر من هيك بكثير ولا يحط به كذا كذا هو هو كرشه تبعك اللي جسد فيه إيه إله تبعك لا هو شيء ثاني هاي مش هو هذا الصنم مش هو هذه الصورة طب لماذا تضلله الناس؟ لماذا لا تاخذون بطريق القران؟ ومن الاول نختصر عن الناس ونقول لهم اه بلوا وثنيات زائفه وانصاف وثنيات وعباده الصور وعباده اشخاص من لحم ودم وعباده قوى طبيعيه تحت اسماء انها لا خلاص خلي الناس ايه؟ طبعا هقول لك لا احنا رحمه منا بعقول العوام واعترفوا بهذا رحمه منا بحدود البشر هقول في تجربه تاريخيه مطروحه يمكن يكون اعظم شيء في الاسلام عند الاسلام هذا طرح امه تشكل خمس البشريه عندها القدرة من حيث المبدأ تتعامل مع فكرة الله المتجرد الله شخصي بكل سلاسة وما عندش مشكل صح عبر التاريخ تجربة هذه خطيرة صح ولا خطيرة جدا جدا لم يخبرها المسيحيون ولا العذين هندي هذه كلها والصين لم تعرفها لأنه بصراحة هنشوف لا طاعوا ولا كم دين إلهي ولا حتى دين كثير معت معتني إيه بالإله والآلهة متعشين فلماذا اجتماعي هذيك؟ فهن عنا عن تميز غير طبيعي هم عنها صح ولا وإذا كان إحنا إيه حقيقة ما تصنو إلي القرآن يعطيها بضربة واحدة ومن طريق قصير ودون الدخول في الملاحق والمضائق والمزائق وآخره لماذا نفعل هذا صح ولا لأ هذه فرق لا أنا كمسلم بصراحة أؤمن بالجوهر اللي أنت إيه عرفتها بس أنا دائماً مو شيء يعني من ال ال تديني والواجبات والضروريات إن أنا أحافظ على لاءها وأمنع وصول أي أي ذرة غبار تكسف نورها وهذا اسمه في الأول القرآني إيش التبريك والتعالي والتسبيح تعال الله سبحان ربك عما يصفون سبحانه هو تعالى علوا كبيرا جبته له هاي وظيفة الته أن التبريك والتعالي والتسبيح التسبيح دائما خليك مترقبا وإياك إنك تقع إيه في أي ورطة من ورطات إيش التشبيه أو التجسيم أو انتقاص التنزيل الإلهي وأدرك زي ما أقول له على سان أوكس الصديق رضوه عليه كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك عشان هيك موضوع بارح لما قلت إيش العلاقة بين جسمين أو بين شيئين عموما حتكون ياها داخل ياها خارج على أن حق كثير عاد فизقي وغيره طبيعية. صح لكن ممكن العقل إنساني يفترض إنه ممكن طيب حال جديدة لأنه شوف تبين أجسام ها أي جسمين إذا اخترب واحد منهما فالقرب بين الاثنين هل يقولون لا هذا اخترب هذا ابتعد لا إذا هذا اخترب بصير هذا قريب وبرضه هذا بصير قريب إذا واحد ابتعد واثنين موقف ثابت بصير برضو ايش حتى هذا بعيد من هذا هذا اجسامي حبيبي هذا صحيح إذا تداخل فقد تداخل هذا صحيح إذا تخارج فقد تخارج ما في لا تطبق هذه القوانين الغبية الخسية الطبيعة على مين على رب القوّة رب الوجودي اخي مش مجنون أنت؟ وتدقول العاقل بقول خلق الكون يبكون بحر يبكون جبل يبكون وراء يبكون قدامه يبكون غيره يبكون فيه هذا كله هذل كل هذه صح يتحدث عن لك عنه كون آخر كوزموس آخر يتحدث عن خالق يا رجل عن شيء ليس كما لي شيء مش عن شيء حزي وبتضرب عليه قوانين أشياء أنت ما بقول أقولي والله صح هذه ورطة نقعد فيها نحن نسكت طبعاً لأنه هناك علاقة التي لا تفهمها أكبر من أن تفهمها ولا تستطيع أن تدركها وهذا الحي العارفين في طول حياته في مش نوم ليس كيانا لأنه يحاول يريد أن يستكنك لا يدرش فقلنا ممكن العقل معنا لا يستند عليه الحي القيوم يقول ها لا في نوع من العلاقة بين الله والكون الكون لا يتميز من الله لا يستطيعش لأنه من غير الله بروح الكون بزول صح إن الله يمسك السماوات والأرض أن وانا بقوله استبي كما افهمها بعمقنا هذه مش أن تزول ماديا يعني انه هذا لا مش هيك خطبة غوتمنبرغ معناه عميق عاوز تفهموه بس ان شاء الله يعني الله تبارك وتعالى وجوده ونوره وهدايته هي ضمانه ان تدرك انت انك أنت موجود والكون موجود والاشياء موجوده <تصفيق> هو نفسه سأقول ايه كيف أنا بقولك كيف مش باعترافك أنت تعترف بشيء هذا زي ما قلنا نبارح خلي الفيزيولوجيا تحدثنا ألف ساعة عن كيف نسمع كيف نبصر في الأخير تنتهي الجدار مزدود أنا سميته جدار الجهل هؤلاء مش كادر أفهمنا كيف أنا بصف أشياء لمرحلة معينة صح بصفها وبقدر اثبت لك إياها بس فعلا كيف تتم ترجمة النبضات الكهربية في خلايا من لحم ودم هلامية هيكة زي المهلبية والسهلبية كخلايا كلها آه، حد لا أنا حمشي معاك وراثيا، إيه يمشي، يمشي وحنتكلم عن قوانين الطاقة والدراء أدونين فوسفات وكيف بتحول ودو كلنا نعرف درسنا هلا في الطب وغيره، حفل الأخير مهما تذهب حافظها البرض الجدار مشدود، فبعد اللتة أول تي وبعد كل الخطوات، أنا مش قادر أفهم بدي أفهم بدي أختنق عنه إيه. أنه هذه الأشياء موجات صارت نبضات في المخ اترجمت كلمات جميلة انتشي صوت حلو انبسط عليه افهم منه مؤشر المعنى مؤشر الأشياء كيف يتم هذا في الدماغ هنا في الخلية السوداء هذه المظلمة في غرفة مغر. كيف؟ ايش المرجع؟ في الدنيا كل شيء يفهم بالإشارة إلى شيء آخر صح؟ معي. افهم معي بعمق أنا بحكي لكم إيه مش موقف هاي كمان هذا موقف كبار وحكون عمي... باره كبار وعلماء الفيزياء في العالم خذين جائزة نوبل علماء لك إنهم مش فهيمين فينا بعندكين حال مش فهيم الحج في الأخير وشف قدام شيء معجز عارف معجز يعني مش معجز أن نخلق مثله وين تخلق مثل منته معجز أن تفهمه مش قادر نفهمه منته لي أنا أكثر شيء بفهمه في الأخير وأن أقول طبائع الأشياء هكذا آه يعني الشيء هو معمول خلص معمول هيك وهذا حخليك تفتح سؤال كبير جدا ايه معمول هيك يعني عمل حاله من حاله هو يعني حيطلع لكم شيء بجنب يخلي مخك يتفرقع يعني الكون هذا كله كيف ندركه ونفهمه كيف هو اه رياضيا نعمله نماذج رياضية عشان نقدر نفهمه دا دا دا دا دا دا. والطعوم والاشكال والألوان والاصوات والمسموعات والمفاهيمات المدركه كل هذا يعني أجل حاله من حاله هيك وهو مرجع ذاته مستحيل مستحيل. معنا تقول أنت إيه طبيعة الشيء مين طبع الطبيعة مين خلى هيك ليش ليش يكون هيك ليه؟, ليه ليه هذا العالم الملوش خالق العزل هذا العالم حلو ليه هو بناه حاله وكيف بناه حاله بأي عقل بأي ذكاء وين إيش مرجعية الذكاء نفسه تنجن انت تنجن تصل لشيء بهبل هذا البهبل العلماء الفلسفة هقولي وراء صح نفس الشيء مستحيل إيه زي ما هون بنيفيل نفسه ما يخذ نوبل عن هذا الموضوع تشريح الدماغ والأعصاب والبصر شو رأي برجل هذا قالك ولا واحد فهم لا أنا ولا أنتم ولا واحد حيفهم إنه كيف أنت بتقول هذه الموجات قش العين الشبكية العصب تطلع شت بتروح على المخ بشوف ألوان وأضواء جميلة في خلايا مظلم هل البيز أهل بي ولا حاجة كيف يتم هذا كيف يتم هذا هنا كيف كيف إيش مرجعيته من وين بستمد هذا الشيء هل هي دائرة مغلقة مستحيل وهي البداية هاري بيركسون درس المسألة هي طبعاً وصدعته رأس الفلسوف الفرنسي العظيم بس الفلسوف أملاق هو قال لك أنا أقول لك لازم تفهم أن مصدر الفهم والإدراك كله خارج هذا الوجود المادي شيء برّه قال له تقول بعطيك الشيء هذا ولذلك ولو علم الله فيهم خيراً لاسمعهم سيب إنت ايه الإحاء المباشر للآية بتحدث عن قضية الهداية, عن قضية الهداية خذ الإحاقة العلم إلها الجانب العلمي الآن مخيف الله بقول لك اللي بسمع الناس أنا <تصفيق> أنتم تسمعون بي بصير هذا دا دا دا دا دا وبعدين هنا آخر مرحلة أنا مسؤول عنها أنا اللي بحط البصمة أنا اللي بسمعك تسمع بي أنت في الأخير لو ما وصلتش هذه هذي المجهولة أه؟ الله مش هتسمع أصلا أنت بس هو موجود اعترف بي ما اعترفتش بي أنت بتسمع بي وأنت تبصر به معناه أنت تدرك العالم به كيف يتم عندك الفهم أصلاً أنت وجبت تحلل كيف الفهم الإنسان نفسه حتنجن ليش لأنه برضه الفهم هو يتم بالإحالة reference كل شيء يحيا لشيء link to link to link to تد تد تطويل البداية بدي البذرة أنا حول البذرة هتقف على جداري الله غادي شيء غير مفهوم وبتستمد من غادي تروح طن الغاد قال لك أخرجكم من بطن المجد... لا تعلمون شيئاً و جعل لكم السمع والأبصر والأفئذة هو اللي أعلم هو اللي خلاك مجهول الشيء مجهول هو بقول لك طبعت هم يقول الله جعله هيك الله جعل لنا السمع إذا كلمة جعل آه مخيب من كلمة هذه جعل لك السمع والسمع مش هو إيش؟ تلقي زي ما قلنا الموجات لا لا لا لا يا من أساً تلقت موجات وما سمعش وما فيها مش حاجة صح ولا كان في حال ذهول كان في حال غلب ألف مرة بقول لك يا محمد يا حمد والله ما لأن السمع عملية تتم في الأخير إيه؟ في الدماغ قال الدماغ ما تعطاش مع حالة الأشياء الجاية ما بتم بالسمع مثل التعريف الدرس ذاك الدرسة مثل الدفنشون صح؟ والبصر نفس الشيء والإدراك نفس الشيء جزء من عظم ديكارد ندخل في المناج تبعه لكن جزء من عظم الفلسفية ديكارت قال لك لا يمكن إدراك العالم بغير الله طيب. نحن ندرك العالم بالله لا إله إلا الله إن لله وإن إليه راجعون لقد أعلن في قناة الجزيرة من دقائق عن وفاة الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه رحمة الله عليه إن لله وإن إليه راجعون نسأل الله تبارك وتعالى ان يعلي مقامه في علي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا ولك رفيقه والله هذا الرجل نشهد نشهد والله اننا كنا نحبه في الله جده رحمه الله عليه أخي رحمه الله غني عنه غني عاش في في الدين وفي العلم وتعليم الناس اه قبل اسابيع بجرى صحفي مغمور وسخيف صحفي سخيف تحدث عن الدعاء الجدد وبعدين بدأ يعني ما شاء الله يرتب الناس مراتبهم قال في كان مثلاً فلان ما ينفع مصطفى محمود لا, لا لا ما روش هذا ما عندوش هالعلم بأي بأي طريق تحكم على الناس يا مال ايه بده واحد بلحية نص متر آه وحفظ ضبيت شعر وأحاديث تد تد تد فكر هذا العلم هذا العلم وهذا الفقه هنا رجل هذا مثقف كبير كان مش عارف يك ولا احكيه في الطهارة والنجاسة والحيض والبيض لا لا لا بس بعطيك نوع من وعي الحياة وعي الإيمان وفهم جمال الإسلام من سب الأمس ربطلو حلقة اسمها مصادر الإلهام ينع فيها على الفكر الإسلامي المتطرف هذا العجيب تحريم الفن قال حرموا عين عيشتنا كلها موسيقى حرام غناء حرام تمثيل حرام تمثيل حرام آه كل حرام فعلا قال بيفهمين هذا دول عنده بشوية نصوص من قديس فموها قال يعني حتى هو عنده تمثيل هذول الأشياء ما يصنع منها ولا تمثيل حد تاني آه آه سمع أي شيء ثاني قال هل اللي حرمها الإسلام حرم أشياء كانت تقعد من دون لا أو ثاني كذا بس ما هو الشيء فن بتعمل في محراب الله تبارك وتعالى وكذا. حنتم فهم؟ جاء إن أنا حب وحاكس وربما سأحطه ضاري. أنا ناس تفهم جوهر الإسلام. فحتى هذه أمة لا تستطيع أن تقدر إيه يعني قدر مفكين فيها والمثقفين. هبلة أمة هبلة. أمة رواية. بدأ واحد حفظ بدأ أشعار وأحاديث وأيات. تد تد تد. حاجة. هل لا؟ ما يجيبك أشعار وأيات كذا؟ ممكن يجيبك أيه هذه؟ فاستلكيها من زو من أجمل ما يكون. تحتاج ألف عشان تفهم الحرف أو لما سمعت منه؟ مثلاً أنا كبير جداً. خارق كان راح الله في كل شيء، وبعدين أجمل شيء فيه، وهذا أجمل شيء في كل مفكر، ما فيش مسافة كبيرة بين مبادئه وقناعاته وبين حياته، ها؟ يعني تحدث إيه؟ وكان عنده تطور فكري رحمة الله عليه رحمة واسعة، ها؟ يتحدث أحد كتبه، وهذا كتاب يعني من الكتب اللي كفروا من أجله، وكتب أيام شيخ الأزهر إيه؟ بس ما كفروا الشيخ الأزهر، غيره كفروا. اسمه الله والانسان وتقريبا لم يعاد طبعه من ال50 هي طلع في 56 كان شاب حوالي وثلاثين سنه عمره ايام ولا كذا ولا اقل حتى اه قرات الحمد لله حصلت نسخه منه وقراته طبعا في افكار غير صحيحه وبسيط جدا جدا وفطيره كان شاب صغير لسه وفي افكار جيده من افكاره الجيده فيه بتكلم كان شو هذه قناته هو شاب صغير رحمه الله عليه اه انه ايش تعمل بالدنيا انت عمره ما يكون هدف وعمره ما يكون غايه حقيقيه انك انت ايه تجمع وتمنع قال كلام فارغ الواعي قال لحياته اهدافه بالعكس آه. يأخذ ويعطي قال كل ما زاد قال عن حاجتك تغطي هو عاش بهذا المبدأ رحمة الله علي. تخيل عاش ما حكهوش كلام في كتاب عاش به تخيل آه. تخصص هو واشتغل خمس سنين طبيبا متخصصا بعدين ترك تفرغ الفكر والأدب والرواية والقصة ومش عارف ايه والفلسفة وظل يكتب الله سبحان الله يعني ايه أثراه من خلال كتيباتي عنده كل كتب كتيباتي عشان يستقرأها وجميلة آه. فكوّن ثروة كبيرة فتح أكثر من مشفى مشف... مشافك كبرى للفقراء والمساكين ووظّف فيها أطباء ومتخصصون مستشفى مصطفى محمود بأزور رمزية كشف فقط رمزي وتقام فيها عمليات وتعطى أدوية لو في عنا مئة مصر رمز في مصر بصير خير في مصر أقسم بالله العظيم إن شعر مصر غلبان وجعان وحفيان ومئة في الهواء حين شعر مصر يعني. إذا حاول ذا بقاعد في ناس بموتوا باب المستشفى لأنه إذا ما عندهش سبعة تلاف عشر تلاف عشر ألف يعمل عمل عمل عملية موتوا وده قالوا ادفع من داخل ولا تموت تخيل واحد ح في التلفزيون شيء بجنن عقده كثيرة زين كلكم عارفين زيها واحد مات بعد العملية ليه؟ رفض الأطباء يا أخي لا أنا على أمثالهم رفضوا يغيروا الجروح إلا تدفع بخير العملية زوجته طب حنجيب حنجيب كذا خلو ما فيش ولا بتحرك شعر. مسلم هذا تفوهوا عليك فاهم للدين، تفوهوا عليك رجال، أقسم بالله شيء يعني هذول بقر يا أخي مش مش بشر، مقر، وشوف الإنسان عظيم يا محمود، يبني مستشفيات، آه، بنى مسجد عظيم جدا جدا أروح أبوه، سماه برضو إيه مسجد محمود، آه، عمل شبه هيك مرصد فلك صغير لطلاب العلم ييجوا كذا، تأمل في عظمة الله في الكون، كل أمواله عملها من أجل خدمة الأمة المصرية والإسلام في بلده، إيش الإنسان عظيم هذا؟ إيش إنسان الله؟ هذا الرجل، رحمه الله علي. والله أنا مزبي أقسم بالله، وأحسن الله عزاه، والله انا مصابي. كنت اتمنى ازور مصر عشان ازور الزلمه هذا مع انه مصاب بالالزهايمر وكبير في السن بس قلت اشوفه اشوفه واقول معناها اعشقه هو صغير اه وزاد حبي هذا للعلم وزاد حبي للاسلام هذا كنت حريص على برنامج وهذا حرص غير عادي والله ارجع من صلاه العشاء جري عشان احضر البرنامج من أولي، طول حياتي كنت ما بغيك شاب صغير العلم والإيمان، من اجمل ما يكون آه. رحمه الله عليه والله هي. وين جيب لي مثقف الان في مصر مصطفى محمود فهم العلم والفلسفة والتاريخ والإمام والمجتمع بها هذه وأديب شوف كم مسرحيه كتب وكم أقصوصه وكم رواية صغيرة كتبوا أكثر من ثمانين كتابا فثقف كبير ما شاء الله ومسلم الحمد لله رحمة الله عليه يا أخي إن شاء الله ما عند الله خير له بإذن الله ومشيكه بس ورجل ذاكر وعابد ومش بعيد يكون من عارفين بالله عز وجل أنا أرجح هذا طبعا أرجح هذا لأنه حتى تسحره أنا أمارس عليه حد الآن، فبشوفه بأهدا، وبمش عليه سحرا خاصا، بحب بشوفه صاحب، بحب أسمعه، والله العظيم، آه، صوته فيه هيك كنجم غير عادية، تحس إنسان مطمئن الروح على فكرة هو عميق، آه، مطمئن الروح، وعنده علاقة طيبة مع الله تبارك وتعالى، وعنده تجارب روحية عجيبة، يعني حدث له كمان، هذا الإنسان ينشر عنه بالتفصيل الآن بعد بعد موته، كان رافض هو، وعندو شرب نظاق ضيق، مع أعتقدش كان موفي عليه، حتى الجن الاول الأول كان ماركس في فتره معينه ها حتى الجن حاب يتاكد هو ماديه هم موجودين لأنه بالنسبه له كي مفتاح مفتاح ثبت انه في شيء اسمه جن لا خلاص خلاص فعلا في غيوب معناها في غيوب وفي اخر وفي ملائك وفي كله خلاص معناها فعلا مش وحدين احنا هنا وك على فكرة يمكن في حلقه في الجزء الثامن اسمها هندس الكون رائعه جدا جدا كانت اه ورجمه كان روجر بالروز الحلقه هذه هي حلقه اجنبيه طبعا وعلق عليها في الأخير أقول إيه يا إخواني طلعنا مش واحدينا طلعنا في الكون ده مش واحدنا في الكون ده في موجود في عوالم أخرى كائنات أخرى ومين يدري وأبوه وكذا وفرحان بالشرطة يقول إنه هذا هذا هذا روح الدين فعلا بس كل شيء سان حسي مادي بسيط تنظر تحت رجليك أو حتى بتقول ليش تنظر تحت رجليك ها فعنده هذا الشيء فعمل تجربة سبحان الله في عندنا كتب إحنا متخصص في هذا وفعلًا واجتمع بالجن وبعد بعد اجتماعه وأفاد يعني سيدة صحفية شمعت بها معرفة وصداقه هيك ثقافية أفاد أنه بعد معرفته بالجن والتقاء بهم أصبح جسده نهبا للأمراض تأثر صحته بشكل ولذاك لا يشجع أي واحد فعن يتصل بالجن استفاد روحيا هو ومعرفياً وأترك أترك بتمسكها بيده، مسك، مسك جزء من الغيب بيده، التقى بالجن كان بخشه علي بسرع شديد كان علي عليه بسرعه شديده جدا واول ما جني وعنقني كان فالمعنقني قال لها احس اني أنا تغيرت يعني يصير بتعثر مسكين وليش هو عقله كبير الزلمه حكيم ومثقف حقيقي ليه ما حكى شيء طيب لانه بعده حكاه حيصبح مسخره انهفل مفصوم الشخصيه بيعيش بشخصيتين علم من نفس بقول فرويد بقول الجلد الثاني بقول ولا واحد حيصدق هبلان كلهم اغبياء علم النفس حتى هذول المقلدين للغرب ايه حضرتك من هبل ديك إن جن بسكين ويبن فيه، يشرحوا فيه لا أحاكيه هذا مما تعلمته والدي وأنت قال لي ابني أي شيء لو حصل معك أنت شخصيا معاك أنت وتعلم أنك إذا حدثت به رد عليك إياك أن تحدث به أحداً احتض به نفسك شوف الحكمة الناس حكماء الناس مش كل ما يدرى يقال حتى لو صار معي مش هحكيه أنا صحيح شوف إنسان واعي ما شاء الله بس الآن سوف ينشر هو نشر على الفكرة قبل فترة وقل وله إن شاء بالتفصيل أخي في تعبيره شو إن شاء الله إن شاء الله تحتفي به مصر اللي تحتفي بالأرانب وبالسنانير آه وتنسى إيش العقبان والصقور والنصور على طريقتها أنا عبر حياته صدمت عند الصدمات مات زمان مفكر مصر العظيم الإسلامي الدكتور محمد البهي المفكر الفيلسوف وزير أوقاف زمان كان علامة كبيرة أخي والله العظيم ولا كأنه ما تقسم بالله ولا كاتبكي زي الطفل قلت إيش هذا ليش البرد هذا يا أخي يخد بك هيك نظامه هيك إيش هذي أخي حتى هقول اسميه الحمقى قرب الدنيا أنتم عملوا كل يوم مؤتمر تأبين محاضرات والدكتور البي وكل ساكتين هم لا لما شهر العلم لأنه يا محمد محمد البهيج أو زفت وزفت عراسنا عالم مفكر كبير مات عنده الجندي تعرفه مهكر إسلامي يمكن مؤلفات وبعدين مؤلف الرجل هذا وزوايا غناء طول حياته دفع الإسلام عنده الجندي ولا حد سمع بموته والله العظيم مات محمود شاكر علامة الأدب في العالم الإسلامي كله ولا واحد زيه كان ولا الأمة أنجبت زي محمود شاكل رحمة الله عليه العجوبة, العجوبة كان هذا العجوبة في الأدب هذه أخي عجوبة العقاد العقاد رحمة الله عليه اللي لا يوجد شيء أكبر من كبرياءه اللي يقول لك أنا موسوع، لا يوجد شيء أفهم مني كان حين يعجزه أي بيت من الشعر ما يعرفوش يرفع سماعها محمود شاكل و منه كان شاب صغير مباشرة العقاد قال انذهلت أي شيء أسأله عنه على السماعة كل لدي هذا البيت ده مذكور في سه المجلة 19 صفحة كذا كذا قالوا فلان لكن ابن عبد ربه قال كذا كذا في العهد الفريد عبد القاهر قال في الخزانة كذا قال جننني ايه؟ ده؟ ايه؟ ده؟ ايه؟ ويطلع صحيح محمود شاكر علامه رحمة الله عليه يا أخي أبو فهر مصر ولا احتفت بي ولا كأنه حاجه وبين سنع محمود شاكر لما مات يا أخي ولا حاجه زمان مات مين؟ العلامة المحقق للتراث الإسلامي النحوي الصرفي أه؟ الكبير محددين عبد الحميد رحمه الله تعالى عليه معروف اللي يقرأ تراث يعرف م... إيش عمل محددين لا تراثنا الإسلامي أكبر محقق ووجل وأ... محقق علم كبير جدا جدا شيء مخيف رجوا هذا مات يا أخوي يا طلاب العلم وذهبت وعز في قال والله في الصيوان آه سردا سردا خالع قال فيه أنفار يعدون على أصابع اليد ومن سوء حظه مسكين من سوء حظ الأمة والعلم والأدب والنحو والصرف والإسلام في مصر مصر الكنانة يجت في كل يوم عشان موضوع نهره كل بتأثر انا كلنا نصل زي هيك ومتصل زي هيك ومتفا لا ت وأنا بقول لك والله العظيم إذا بتشوف أمة لا تقدر علماءها وأصحاب الفكر فهي امه أمة أنا بقول لك هذه أمة لا خير فيها أمة خلاص يعني ترهلت انتهت والنبي قال حديث المسعود الصعود إذا رأيت أمة محمد لا تقدر علماءها فعلى أمة السلام النبي قال اغسل يديك منها راع في الجحيم أنا أقول له أنا مرات يعني بحس بقول سبحان الله العظيم لو أنا، لو أنت، لو أي واحد فينا بلا علم، بلا فكر بلا فهم، بلا فقه بلا فلسفة كيف كان ممكن تكون حياتي؟ كدابة أكيد كدابة وإذا ما يشوف أكثر الناس أنا هيك شبه دواب أشبه نعم، أخسم بالله أكل، وشرب وجنس، وفلوس، وكونتو، وألعاب، وفيديو، وآخر فيلم، وآخر صلعة، وآخر موديل دواب أنت مخلوق عشان هيك يا أخوي؟ أنت مخلوق عشان أنت تشرب وتسافر كالحمير هلا حياتك لكن بالفكر لا إله إلا الله شوف شو موضوعاتنا اللي بتراها في الأيام هذه الحمد لله شوف شو الفكر إيش أديان إيش فكر إيش فلسفة إيش علوم شو رهيب شيء كبير جدا جدا هذا أرقى شيء أنت قاعد تتعاطى مع أرقى شيء عرفته في الدنيا مع أديانه وفلسفاتها وأفكاره وعلومها ونماذجها الفكرية أرقى شيء توتز ما فيش أرقى شيء دل. أنت أعلى مستوى في التحدث بفضل العلم والمعرفة الحمد لله وإلا كان عيش كل بهائم أكل وشرب وينس لكن للأسف لما تلاقي أمه أكثرها هيك، تنجن أنت خبط وخلاص وين نحن؟ وين سرنا؟ فقال من سوء حظ عبد الحميد رحمة الله علي السرادخ اللي جنبه وقال كان يطبل طبل هيك ناس مين كان؟ تبع واحدة مغنية ماتت هيك الناس يعزوا بئس المعزي والمعزفي في مغنية؟ وعلامه مصر متروكه اربع خمسة إيش هذا؟ ابو الظهرة مات، ما ولا حاجة إمام مصر، ولا شيء، ولا كأنه وهكذا مثل مصر وحتشوف الآن مصر محمود الجزيرة، بارك الله فيها أكيد، ستعمل حلقة وحلقتين عنه صح هو الجزيرة؟ آه. بالنسبة مصر، أنا بقول لك ولا في طائفة، ولا حزب، ولا جماعة في مصر ستحتفي بموت مصر محمود يقول لك الله يرحمه أنكر الشفاعة <تصفيق> أنكر الشفاعة، أنكر الرجمة الزانية <تصفيق> مصر محمود، عمل حاله فقيه كان تذكروا منه الله يرحمه الله يغفر له ربنا يغفر له ابصر كيف كان مصبر هاي بلان هي هذه ها ها اهل الاسلاميين ولا كنت فاهمين وش ايش عمل هذا ايش ساوي يا هبلان اتمنى انا على الحمد لله يعني حتى أولادي بيعرفوا الحمد لله وبحضروا كثير حلقات في البيت لحدنا انا بحطهم بحط حلقات له بحضروه اه وقال بابا بتحبوا كثير انا هذا انا بربطك بربطك بشيء بيعطيك شيء جميل في حياتك زي ما انا عشت وانا نفس نفسي ولادي يعيشوا الجميل حببك في العلم في الفلسفة في الدين في كذا في الأدب وين وين مثقف ولا واحد شيخ ولا واحد هذول المشيئ كلهم بأشوفهم بقى بدني والله العظيم هل قل شاوربهم مسلة لأن مال قال اللي على هيك مسلة قال أرى أنه طرب بتمثل في حرك بس إحنا في عنا عرية فكرية وعري شنبية كمان مش مشكلة خلي شنبوا سيخ ولا يخليه حتى ما عادش مشكلة بس يتكلموا يستوي تبحم والله العظيم مقزز يعني, يعني مش عشان نمدحهم والله العظيم مقزز والحمد لله بإذن الله رب البريات وهذه الحجج الواضحة بإذن الله رب المخلوقات إلها بلاء أي سجء الم الم المجرف هذا مفكر حاول على فكرة إنه يعني زلمة بلية شوفوا الرحمة هذا رب البريات رب المخلوقات بإذن الله قاسم الإيه الأرزاق والحقوق والواجبات خلص ماسك إيه غافيت الداء التأهري وت ت ت ت تفكر حاول وكل شيء بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله معونة الله يا أخي هلكتنا يا أخي يا أخي هلكتني يا أخي بإذ الله رأي الله عامل لي يا أخي خلي عندك خمسة بعد دقيقة علم يا أخي بإذ الله رأي الله بإذن الله, بإذن الله, بإذن الله وإن شاء الله وإن شاء الله الله ما صاحب السلام عليكم أهلا بكم حلقتنا للآدي خوشيني نحن شو واقف وشوف كيف وتشوف كيف وش وتعليقات تبعته بعد في الأخير أجمل شيء في اللي تعليق على حلقة آخر شيء آخر خمس دقايق شغل فلسفي على علمي على كذا بعطيك لك دماغك على شغلة من أجمل ما يكون تخليك على خال تفكر في أشياء من زواج جديدة. بترجاش عند أي شيء هذا ولا حرصين على القلقلة هبك الكرهوني بالقلقلة والله العظيم بالقلقلة الساكم المتحرك والعروب القلقلة قطب جد غير كمان بإذن الله بإذن الله آه آه وكله بعدين تشدق في الكلام في تشدق كل ما انت أنت بفخم له الحروب وتكون لك كان بين مشاطيفه ويكو مفخمات شيك لما بيطلع جيل بترمي على ذولا بيطلع جيل مشوه الشخصية. انا خايف عليهم الجن هذا والله قاعدين بطلعوا مش جواين يا أخي ومتعصبين عاملين لي قصه طويله وعريضه عن النقاب الحين حلقات متواصله وجايبين لي اطفال حافظين خطب عن النقاب والنقاب والنقاب صار مشكل الاسلام النقاب كل ما يجي واحد اهبل حتى لو كان شيخ اعظم الاهبل هذا للفوت يلبكوا في التشيك بتلحق تجوا تجو, تجو وراء لا مشكلتنا نقاب ولا حجاب ولا لحيه ولا صلاه اقسم بالله ولا مساجد ولا تحكيم شريعه مشكلتنا منهج تفكير بس هذه الأمة تحتاج لمنهج سليم في التفكير يحدد لها أولوياتها تعرف من أين تبدأ على الأقل والله الصحيح ضيعين يا أخ ضيعون ضيعون وضيعوا الدنيا آه فهذا هتشوف الآن هشمتوا فيه أنكر الشفاعة الله يرحمه الله يغفر له مش هحتفوا به للأسف إن شاء الله الجزيرة هي تحتفي به والعربية هي يعملون عنه حلقات يعملوا قاعة ابنه مع زوجته مع بنته مع أصدقاء ومع تلاميذهم طبعا مطلق من زمان طبعا آه الأخير ونشوف جوانب إيه خفية محيات هالمفكر العظيم هذا والإنسان الرباني الذاكر كان على فكرة على طريق صوفيه هو عنده أوارد وأذكر أتخيل طبيب الفيلسوف الأديب اللي أخذ أكثر من مرة جائز الدولة التقديرية في الأدب على رويات كتابه مسرحيات إيه عجيب عنده عبارات استحيل أنت لك شيخ وبالعام يتحدث لأنه العباره هي مش الفصاحة والقلق واللقلقة مش هذا الفصاحة فصاحت الفكر لما يجيبك حلقة عن شامباني كذا قولك شايف ده أنا بشوفه كده الله خلقه عز وجل آه خلقوا كاريكاتور إنسان كاريكاتور كاريكاتور إنسان كأنه بقولك كنت أنا بدرجة واحدة خفطقيها أخليك زيها وبقدر أرفعه وأخلي زيك بس لا فأحمد إيه ربك استعجلك يعني فعلا والله صح ليه ليه الله يطرح هذا الشيء في الخلق شيء شبيب بينه بشكل جين طبيعي شمبازي هذا ليه كان ربوا لك هيك إيه هو اللي خلقك وسواك وعدلك لو شوية نقص نعمه عليك بصير قرد البعيد وممكن ردناه اسفل ايه تضل وجه انسان ويصير هو قرد البعيد وفي ناس بيعيشوا خرود وخنازير وكلاب حشاشه وبموتوا فيك فعنده عبارات وعنده افكار الزلم وعنده اشياء من اروع ما يكون ما تلاقيهاش عند غيره مش بساط فضل بشخص محدث فالله يعودنا خير فيه ويعظم عزائنا والله العظيم يعني هذه مصيبة من المصائب الاسود بها الأمة رحمه الله تعالى عليه رحمه الله يتفضل تاز. بارك الله فيك بارك الله فيك والله. بارك الله فيك يحمد لقانة اقرأ بارك الله فيهم عجبني هذه جدا منهم بثوا حلقاتهم مترجمة بالانجليزي وهذا خيار ممتاز احسن شيء بسه إلا للأجانب أوشها. عشان يفهمون في في العرب ناس بتفكر. في ناس مثقفين يفهم في الطب والتطور والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد. شوف تحقاته. شيء منوع جدا جدا جدا جدا. ها؟ علم الفلك، على الفيزياء، على الاقتصاد، على التضخم، عمل حرة، على التضخم، على الحرب الأهلي، على الجلدين، على التاريخ. بشم خلل الرجل. مثقف. أنت لك شو الحقيقي الرجل ها وعلق على يقول لك في عرف ناس زيك والله كويسين يعني. إذا في مثقف بالمستوى هذا بتن بتعاطن كل القضايا هذه وعلق عليها وعنده وجه نظر دائما. هذول الناس معنا فهمانين بالفارسنا، ما ترجميش حلقة مشايخ أبو إذن الله بإذن الله بإذن الله ما ترجميش يعني آه... إيش هؤلاء هذول هذول الناس قبلان هذولا هؤلاء بيسرخوا بلطموا وبعادولا إيش هذولا هد. اليوم هذا شفتوا والطام هذا بدوط عمي هدوبه شيء لا يصدق اندق غلا العظيم ما يجب تفر ما الصراحون هدوء وجمال وجمال صوت وجمال حلقاته ها والله آه فإقرأ ما شاء الله تبثها مترجم بالإنجليزي وترجمه الرائعة أنا بتابع يعني مترجم هذا ما شاء الله عليه بفهم تماماً بترجمة حرفياً ولا حتى قريب حرفياً بفهم مش مترجمة بكلمات ولغة مختلفة تماماً بس هي الفحوى ما شاء الله أجمل آه فبرك الله فيهم إن شاء الله والعرض اللي عرضته بارك الله فيكم عرض كريم وكل حاله هو عنده الحين مواقع تعتني به في مواقع ابنه من سيت اسمه إيش هو؟ آه ابنه من تقريب مهندس آه ومسؤول عن أحد المواقع وكذا وبعرب والده وتراث والده بجنبوا وجمعوا حتى حلقات بنزلوها ايش كمان ايش فعلا بالانترنت ان شاء الله فالحمد لله صار في بعض اهتمام يعني اه الله يرحمه يعوضه خيرا منه والله الله انا لله وانا الى راجعون والله اه ف عشان احنا هيك خلينا هيك نختم ان شاء الله درسنا معنا هون وتكون مجال الاسئله بالنسبة بالنسبه قلت لموضوع تمايز الله وتمايز الأشياء اه قولنا ممكن هي حسب القرآن والحي القيوم تبارك وتعالى إنه يتميز من مخلوقاته في حين أن المخلوقات لا تتمايز منه هاي هذه علاقة جديدة بس كيف هذا نفهمها بعمق لأنه هي لا تستطيع تتمايز لأن وجودها به الحي القيوم يقوم به كل شيء ولا يقوم هو بشيء لا حال له إله له صح ولا وجوده من ذاته كما يقول علماء الكلام لذاته بذاته وجود كل شيء بالله الله الصحيح لا قوة إلا بالله كل شيء وجوده إيه بالله كل شيء لما الله خلق العرش قال الملائكة ال ال ال الحملة العرش وقالهم ثمانية صفوف وقالهم ثمانية يحملوا عشر ربك فوقهم يوم يومين يوم يوم يوم ثمانية خذ ثمانية أملاك وقيل ثمانية صفوف من الملائكة الله وعلم فحملوه وقال لهم، العرشة، قد يكون هذا بلايين المرات، بلايين المرات، يعني شيء مخيف فما قدلوش طبعا مستحيل زي ما أنا وإنت بقدرش أرفع إيدي هيك إلا بيه والله العظيم كيف ترفع إيدي؟ نفس الشيء زي السمع البصر، كيف؟ أقول لهم أنا فكرت، كيف فكرت؟ من وين يبدأ التفكير، يستند على ماذا؟ الشيء كل الغاز، كل حياتي، كل شيء لغز كل شيء لغز، كل شيء مش مفهوم بل على هذه اللي مش مفهومية إن الله مفهمية جميلة جداً في الإيمان كمان ليش؟ ليه؟ لأنه هي حقيقة الله كيف؟ لما أنت بتيجي تحلل أي ظاهرة بسيطة جداً جداً أي ظاهرة أمامك؟ أه؟ حسية على أقل طبيعية وتشوف الأخينا بتصل فيك لحد منه غير مفهوم ليش هيك وهيك؟ ليش؟ زي ما حكينا مبارح للانضغاط وكذا طب الطلاس، الطلاس هو بحسب قرب الجزيئات، قرب جزيئات بحسب إيه الذرات، الذرات بحسب دد دد دد كويس، وليش طيب في الأخير على مستوى ذا، وليش طيب هو هيك؟ ليه لما يكونش العكس هو هي هيك، هو البنية الذرية بونة بطلقة هذي، طب ليش هي هيك؟ بس كونها هي هيك هو اللي خلى الأمور هيك، أفهم؟ أنا حكى لكم مرة شغل غريب بتجنن، بتجنن، وعلى فكرة نجمها هو هذا رجل بالروس هو عمل حسابات هذه عالم رهيب هذا عالم الرياضياتي عجيب عجيب وفلكي قال لك ال... وانا كنت حب احكي للشغلة هذا اليوم على الفكرة إحنا وجودنا احنا ولو علاقة بالتمايز هذا نرضيه صارت نرضيه كان وقرانيه هي كون وجودنا هذا قائم بالله ولا يستطيع التمايز من الله بالاطلاق عارفين ليش؟ لأنه هو هذا الوجود وجود مكتنف بعدمين اول عدم واخر عدم مش بالمعنى الحين البسيط لا بالمعنى الحقيقي الطبيعي كيف؟ فهو كأنه مش وجود كأنه هو فقط إرادة الله الله أراد شيئاً بس فكان لكن فعلاً ملوش وجود ايه بمعنى وجود حقيقه قارة رزقك لا, لا لا لا لا كيف نأخذ البداية بداية كل وجود المخلوق هذا الكون يعني اللي هي البيج بانك صح؟ وهذا النظريه عجيب واحد يقول لي أنت ليش متعصب للنظرية هذه وشيفها؟ كأنه هي الحقيقة يا لك هل مين هي الحقيقة لحد الآن أنا مقتنع في عندي بد بدك سب ديني سب فالأكيد كنا قبل هيك ذكرنا أسباب كثيرة وبتعاني من ثلاث نقاط ضعف ذكرناها لكن لا أنا عندي ناحية ني ليش بتقبلها الحمد لله لأن لما فكرنا بعمق يا كولاهي لما فكرنا بعمق وجدنا لله أسلوبا في الخلق إنجاز التعبير في أسلوب عنده في الخلق هذه له, له. والله قال ولم يروي إلى ما عملت أيدينا أسلوب العمل كيف يد الله تعمل هذا هو الله قال عملت أيدينا كيف يد الله تعمل العلم نفسه محاولة المعرفة كيف تعمل يد الله علم الحيوان والنبات والفيزياء والكيمياء كله هي علوم تحاول تبحث كيف تعمل يد الله كيف تدير هذا الكون هذه البحث عن قوانين الكون هو بحث عن كيف تعمل يد الله قلت لك أنا ستيفن هووكينج عنده كتاب صغير سماه عقل الله بعيدا عن ايه التشنج في المصطلحات محرين هذولا لكن المعنى صحيح كأنه يقول يعني بدنا نحاول والله المثل الأعلى بدنا نحاول ندخل في عقل الله يعني. هو الله ما عنده عقل في عقل مش هيك القضية بس يعني هو تعبارات مجازية كلها آه؟ بدنا نحاول نفهم كيف الله يدير الكون جميل هذا مطلب جميل الهوكينج ستيفن هوكينج محاولة كتابة عجيب آه المهم شفت أنا إيه أنه إيه أسلوب الله في الخلق هو هذا ممكن نسميه أسلوب البذري أو الجنيني صح وجدت أن الإنسان يخلق إيه من بذرة واحدة اسمها النطفة والبويضة صح بذرة مظلوط وفي هذه هذه البذرة وإزاي قوتها بعدين نصف أمشاج موجود كل الإنسان كل ما يتعلق بكل صفاتي تحملها 35 ألف جينة الآن عرفه إذا لم أكن كل مئة ألف لا 35 ألف طلعين بالضبط أقل ببعضة 35 ألف جينة طيب وجدنا في النبات نفس الشيء دوحة عظيمة جدا جدا جدا بتكون هذا كلها مخزون مبرمج في وين؟ في بذرة أو بذرة واحدة فعلا بذرة بحطها في الأرض تعطيها مدتها تطلع شجرة خريفة وجدنا العلم بذرة تطلع الإنسان يدوب بيشوف ما بفهمش بيشوفه لسه الطفل ولا عارف حاجة مسكين بسمع ما بفهم ولا حاجة بس في بذرة للفهم لو ما في شيء كان بكبر ولا حيفهم حاجة صح ولا مستحيل ربي عندك سمكة ربي عندك ايه كلب حتى الكلب انا اشوف اذكى من السمكة اه ما نفهم مستحيل يفهم حضراتكم هذه على الهندوسية وعلى الله عن يستحي يظل قاعد هيك مسكين كذا بله مش فاهم حاجه ما عندهوش البذره هذه الطفل يولد في عنده بذره قل لي في الجين ما فيش صعب ما فيش جين واحد اسمه جين ايش الفهم ما في ما في كله على بعضه معناها في بذره معناها تبدا تعمل ولا حاجه بعدين تبدأ وبسرعة ما شاء الله يصير هيو في سن ال 20 تمشي كيف فهم حقائق عجيبه جدا وغريبه انا حط النسبي عمره 22 سنه شو نيوتن 25 سنه هلك الدنيا قال احد شعراء عصري قال كان الكون ظلاما فخلق الله نيوتن فحين خرقاه وقال أضي الكون فأضاء الكون فهما بدين نفهم كيف الدنيا تشغلها هذه كيف العالم هذا بيشتغل؟ اليدن حقل شاد في ترتيب العمر في بذرة استعداد نظام البذرة العلم هيك كمان لذلك يقول علماء والعارفون عنه الإمام علي عليه السلام والعلم الغزالي بعدين قال كله العلم ونقطة كثرها الجهل هو نقطة في الأخي هو بذرة تسرع منها كل شيء لا إله إلا الله طيب كيف؟ ايه طبعا عارف ليه هو هذا جوهر متافيزيقة الهندوسية والمتافيزيقة سمتهم بلحنا بيرفكت متافيزيك هذا جوهرها العلم كله الأخير وهذا شوق العارفين الكبار يصالوا له هو إيش استبصار بشيء واحد كلي مش بخمسين ألف بليون حقيقة إذا وصلت له واستبصرت به كل شيء يبدو لديك مفهوما مكشوفا كل شيء انتهى خلاص يعني أعتركت الكلي اللي ما يمكن يتعطر في أطار أصغر منه ولا يخضع لأي تقسيم منطقي على الإطلاق مشيء. بس هذا هذا نهاية العرفان عاد شكل غريب عجيب طيب فأنا لما وجدت أن أسلوب الله هو أسلوب البذر الجنيني في كل شيء جاءت النظرية هذه عشان تخذت أن أنا أكبر هدية وتقول لنا الكون كله الكوزموس هذا، مش العالم، الكوزموس كله خلق من بذرة أقول صح هذا أسلوب الله في الخلق وعجبي، عجبي كيف يعني أنا ما أقول له الله جيلي على فكرة في أحد كتبه ترجمها العرب ترجموها احترف جيلي طبيب اليونان العظيم قال قال أنا كثير جدا من الأدوية ومنافع الأعشاب وخواصها وعلاج بعض الأمراض كان يأتيني في المنام وكنت الهمه الهاما شيء يقع في قلبي يقول لي هذه كذا كذا لأنه في إرادة لله ان الإنسان يتعلم ويعرف ولازم يعطيك اللنص ويحطك على طريق دعك وتكمل أنت و هو بمدة هو عشان بنده هو قال إني أعلموا ما لا تعلمون و أعلم آدم قال لهم زي بقول صلقة أنا تعريف الإنسان حين عنده الحمد لله أنا سعيد بالتعريف هذا الله هداني ليه. فالإنسان عندي تعريف هذا التعريف عندنا إبراهيم هو الكائن المتسائل عن الله مش العارب بالله العارب الملائكة تعرف بس من غير تساؤل و معنى هالشك الإنسان لا الإنسان... عشان هيك الإنسان هو الكائن المؤمن كيف المؤمن؟ الملائكة غير مؤمنة جيب لي آية واحدة لي. شفيته هذا مما هداني الله إليه كمان هذا فهيك عقيدة قرآنية في أي قرآنية بتقول الملائكة آمنت بالله؟ ما في <تصفيق> عارفين ليه؟ لأن الإيمان فعل مش عطاء ومش حالة ناجزة فعل الإيمان فعل مثل اليقين وليكون من المؤمنين, من المؤمنين. لازم تأيه تتساءل وتشك وتجيب الدليل والدليل المضاد وليش وما ليش وترتقي تكفر مره عام مره تشك مره تتقلق مره تزلزل تقول ما بصيرش عندي بس انا ما اقتتلش ايه انت هيك مسلم انت تخلي كل شيء حاجه ايه الماطر عنده هيك وماثر عنده شك ما هذا عمر مفكر، والعمر آمن عمره اصلا هذا هذا مقلد بقلد ابو امه جدته ما في بفكر بده يصير عنده مشاكل دائما انتبه عند كل العمال الكبار صارت وعند كل, كل له مشاكل كبيره اه فهذا اسمه الايمان في الاخير نحن نؤمن بالملائكه وجودها الله اكبر أه؟ لكن ما تقول ليش الملائك تؤمن بالله الملائكة تعبد الله، توحفظ الله لا بس ليش تؤمن وآمنت شفت الرسول يؤمن لأنه بشر زينه يستدل وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماء وليكون من الموقعين عشان الرقي في الإيمان درجات من إيمان وتصليح إلى يقين لازم يشوف هو هيك قالوا لك اللي يطمئنه عشان يطمئن بدي أشوف غير هذا، الملك لا بروجرامير تادكا انت احنا كائنات نادر عجيبه انك مزيتنا هذه يسحب ضيعوها هي هذه الفكر وطرح السؤال وطلب المعرفة وما تفكرش انه كل شيء مفهوم ما في شيء مفهوم تقريبا لا خلي عندك دشه الطفل حدثتكم مره عن ابن عمي ودائما أخي تادكا كنت اقول له لا ما تاخشش منه هذا هذا ذكي جدا جدا يا ليتو تعلم نقول له يكون فيلسوف انسان عادي أمي تقريبا جبت اخرى لكن أمي كان يقول يا ابن عمي انا اخ مش قادر أوضح لك أقول له واحد أحب حد حديثه وأحب مجلزه لأنه عنده فكر بس يفكر بجدال دارس نظريات ولا عارف حاجة هو يقول مثلاً أقول لك كيف قال لي مش قادر أفهم حاجة أنا الدنيا ده كله ألغار قلت له كيف يعني قال لي ها مثلاً ها. الورقة هذه وله يقولها ليه صارت هيك ليه ليه ليه أقول له فأقول له فا هذا السؤال مس مس مسهل ها والعلم بقدمك جواب بقدمك جواب في خطوتين بس مش هاي كل شيء هو يقولها ها المي والله لازم كبلها لي يقولها ليه ليه ليه ليش ليه تسألك ليه كنت صعب جدا هذا السؤال وأنا عارف إنه صعب بتسأل عن طبائع الأشياء ليه ماهيها كذا ما اللي يطبعها كذا ليش ليش هيك ليش؟, ليش الكوب بندقش ليش الماء ألفين بندق أنت شفناه هو يقول مية مية بسموه البدايات قال بدايات إيش يا حبيبي وعلى فكرة هذه بدايات مهمة جدا في المعرفة بعاتنا الغبية المعرفة الجهل آه عشان نقدر نعيش كبشر جهلاء لا عشان تعمل تروبوت قال لك ذكي فيه عنده مشكل دائما ما هي؟ عدد البدهيات اللي لازم ايش يخزنوها فيها كبديهيات عشان يقدر يفكر بعدين شوية تفكير ايش؟ معقول شويه. لازم يفهم الروبوت مثلا انه في اشياء وخزن له اياها إذا اذا وقعت تنكسر. مثل الزجاج الحديد لا الخشب لا ده ده ده ده انواع ما خشب تنكسر لازم يفهمها الإنسان 7 بديهيات هذه، البديهيات عنده. لازم يعرف انه المي اذا نزلت على ارض قال لك تتبلل الارض. ها؟ الناس هذه تتبلل لازم نعرف ما هذه بديهية وبختلف لونها لازم فهذا مهب لهم اليوم عاد دائما تلاقوا بديهياته وهذا كل ما يسموها بديهيات هي مش بديهيات هذه طبيعيات معطيات الله طبعها هيك بس ليش ليش بدي أفهم حلو ولا حتفهم صعب من نتفهم حتى الصدمة في الجدار نرجع لموضوعنا فاللهم صل على سيدنا محمد قلنا إحنا إيش أيوة عجب أنه كيف هذول اهتدوا بداية الله الله ألهمهم الله ألهم واحد هذي عالم قال له روح فكر والعجيب هذا العالم كان قسيسا قديس ليمايتر البلجيكي عالم فيزيائي أه؟ وهو إيه قسيس مش قديس عفوا مش سينتوا قسيس أه؟ هذا ليمايتر البلجيكي فكر فهو فك أول من طرح الذكر الخوارقية هذه منهلة أنه الكون هذا ليش ما يكون في كله في البداية كان أصغر وأصغر وأصغر وصغير كثير كثير كثير كتير وخلينا نسميها البيضة الكونية كوزميك آي الكوزميك آي البيضة الكونية يعني إيش طين سخر من هذه الفكرة طحك عليها كله بيضة بيضة إيه بيضة إيه بيضة كونية مستحيل قالوا يعني إيش طين كان آن بهبلوا إنه الكون طول حياته زي ما هو هيك الكون إذا الله خلقه ولا ما خلقه هو هيك كبير مترامي عمره ما كان صغير وكبر إيه كيف كبر يعني مستحيل قالوا هالش طين وحدسكم مرة إنه أكبر خطر وقع في أنشتاين انتحر علمياً أنشتاين بي النسبية العامة في نظريات لأنه وسمتك لهذه بالتاريخ يعني نظامية واسطت في الأخير النسبية العامة الجينرال تفتي إنه الكون بعمل expansion بتوسع قال ليش الهبل هذا كيف بتوسع المعادلات دي هتولد في الأخير هو ما كانش ببحث مثلاً هاي ما له علاقة هو بشهادة ثانية بس طلع هيك إنه معناها لازم تطلع الكون بتوسع دائماً بزيد قال له هبل الناس حيث يحقوا علي بس النظرية هيك متكرمة مع بعضها راح الأهبل إيه؟ اضطر يقحم اقحاما ابن حرام هيك بسموها؟ عامل ابن حرام هيك نغل حطوا في النظرية غرسوا أسفين سمى إيش كوزميك كونستانت من عنده هيك ما بده هيها. ولا هيك عشان إيش الكون يطلع في ثابت وبعدين في حياته عينه يقولوا على عين إنه الكون بتوسع. وثبت بال... بالتلسكوبات إدوين هابل صديق وانيشتين ودرس النسبية قال له متوسطع قال له الريدشفت تعرفوه الريدشفت بل الريدشفت متوسطع فعلاً الكون بهروب برمح قاعد برمح يجري كله يجري الانيشتين قال اخ لقد كانت أكبر حماقة في حياتي كم أنا نادم على تلك الحماقة قال اخص علي طبعاً ضيع على حاله مجد علمي وإلا كان هو بكل كل كانت في تفكيري ونظريات الجميلة ورياضياتي أثبتت على الورق وهذا كان مثل العلماء دوين هابل هذا نفسه مرة زار زوجة أنيشتاين طريقه بعد كانت كل كان حد سين على البروسور كيف كان يفهم الكون كذا؟ كات يفهم الكون لا عفوا لا لا لا لا لا مش هو زوجة أنيشتاين زارت المرصد تبع برموائر تبع إي دوين هابل آه كان ملاك دوين هابل هذا كمان وعالم فلك ملاك يخش مرة كمان زارت إيش ملاك معالج الفلك هذا وشافت وقاعد هيك متعلق إيش في كرسي إيش تلسكوب ضخم جدا جدا شو مخيف أنا عنده صورة لهيك متعلق كنت وش هذا؟ كنا ندرس الكون. كتب كل الأعلاف الضخمة هذه الأشياء المخيفة الهائلة. طب زوجي ندرس الكون أيضاً. بس على ورقة مزيت عليه زجوت حتى هيك وزيت ثلافل وكذا. وبعدهم شاب خرابيش قدر. قال نحن ندرس الكون في ضوء ورقة زوج زوجك المزيت هذا. على خرابيش تبعته هذا هي بتخلينا نعرف نفهم فهم الكون. كت ودرج هذه يا نرخ. السنة عظمته هي مش في بالعجائب الغبية كذا. هذه عجائب بسيطة هذه يحبي دعم لها. في هنا في النموذج العلم الذي يتألف وتغوتيت قدش متماسك ودقيق وذكي وفرضياته صحيحة فطلعت غبان وانشتاين فالمهم فهذا شوف لعله فيها حكمة أنه أول ما يلهم هذا الشيء كان رجل دين يعني يحاول شوي يقترب إيه؟ من الحقيقة الكبرى صح اللي يضمحل إلى جانبها كل شيء بما فيه العالم فهو لاحظه اضمحناه العالم في كذا وافترض الشغلة هذه وبعدين لحد الآن هذه طلعت أكبر نظرية الآن تؤيدها المحول الآن شوفوا الحاجة بعد عشان أقولك إنه إير إنه اللي طبع الطبيعة لا ولا مش مش ممكن تفهم إنه هذه الطبيعة طبعت نفسها في شيء طبحه بدقة عشان تنتهي إلى كل هذا الجمال والجلال والدقة الرياضية الساحرة معناها ذكاء أكبر من كل هذا الذكاء الناشئ لو افترضنا يكون فيه ذكاء ذاتي ها كويس لأن هذا الذكاء بتكون ذكاء جانيمي صح مثل ذكاء جانيم فينا ذكاء بسيط نظرية باطلة وفي للأسف في عناها عالم فلك سوري أهبل فايز فوق العادي هذا غبي غبي يا أخي مصلب غبي هذا مش دارس حاجة مش يام حاجة هذا دارس الشهادات خيل بقرأ كتب ما عندهش حق الفلسفي ولا لهوت يفهم الأشياء بعمق ما ألف كتاب عن الذكاء الكوني قالك في ذكاء بس هذا مال الكون في الكون من الكون نفسه كون بنظم حاله بنسخ حاله بضبط حاله بعاد الحال يا أخي غبي حد يقول إنه هذا غبي وهذا غ هذا أغبى نظري ليش؟ ويس إذا كان في عندنا كوزميك آي وعندنا كون عاد كوزميك الكوزميك آي ياريت طلعت بضعة هي اللي ما إذا كان قد حجم المجموعة الشمسية يعني مرتين ثلاثة سماه كوزميك آي لأنه الكون طبعا هذا ما هي يصير ضوئي بلينسون ضوئي سنو حجم المجموعة الشمسية كلام فارغ يعني كلام فارغ دقائق ضوئية مش بلايين السنين طلع ياريت مجموعة شمسية طلع شيء أصغر من البروتون بمرات ومرات هائلة أصغر من البروتون شيء يعني عدم عدم حقيقي من عدم آه أنا أحب أن أقول عادي لو في ذكاء في هذا الشيء الأصغر من البروتون حيكون ذكاء expanded يعني ممتدتك ولا ذكاء جنيني ذكاء جنيني عدمي لا يكيد يعني ولا شيء ولا حاجة رجب الرجل يقول لك اسمع عاد ما سيبن هوكينغ، اشتغلوا، سوهم متن عشرين قال لك اسمع الإعجاز يا أخي، شيء يقش على البدن أقصد بالله هالشيء هذا صغير جدا جدا هل يتحدث في الخطبة هالعدم مرات؟ لما تحت ظروف مش مفهومة مثل ما قال البرتند راسل كابامي في النضيج هذه؟ معنا ضده قال إحنا لازم نعترف ظروف غير مفهومة ليه يا برتند مين مين أخرجها من إيه من حفل الاستقرار والثبات إلى الاختيار والانفجار وهو انفجار ولا أكبر في اليوم في العالم ولا أكبر كمبيوتر بقدر لك تنبؤ صحيح قريب من الحقيقة بقوموا الآن لو وضعت في الأرض آه وانفجرت إيش حسوا بدقة مستحيل شغلة تقريبية ممكن تهشم مزجج على بعد 6.5 متر ممكن مش هتلاقي عا... أشياء مختلفة تمامًا صح ولا لا صح جدًا لأن هذا عشوائي كأوت شلب تفضل عاد هنا أعظم انفجار في تاريخ الوجود لما تم انفجار هالسنجوت هذه قلك وتم التوسع بسرعة بسرعة الضوء في كل الاتجاهات اللي بدأ تخلق ما في اتجاه أصلًا هو ما كان في فضاء بدأ الفضاء يخلق بايش من خلال تبدد هذا الشيء بالفجر يتولد الزمان والمكان الان تخيل ميلاد الزمان والمكان شيء. فوق العقل كويس اسمع ايش بيقول ستيفن هوكينج عاد ورجع بالروز هذا المحير لو هذا التسارع بسرعة الضوء هذا التمدد عفوا ولا هذا والبرطعه لو البرطعه هذه كانت اسرع او ابطا بجزء من مليون مليون مليون جزء من الثانيه لما وجدنا ولما وجد هذا الكون سبحان الله بس يا نعيم مليون مره را نقوله بالله العظيم أنا بجنن الشيء هذا بيهبلني هذا يعني أي حساب يا رب العالمين هذا الأدرك العقل الانساني هذا ادركوا حسابات روجر بالروز هذه نظرية هذه بيشتغل عليها مش عارف صار 20 سنة قال لك مش انها بس انفجار وطلع لا يا حبيبي قال لك محسوب بدقة فوق إيه التصور يعني لو عجل شوية أو بطأ شوية بجزء من 10 أو 18 من الثانية لما وجد هذا الكون ولا موجدنا نحن الآن يتكلم عنه وندرس هذه الحقيقة حقا وجود الكون للإنسان يا ربي يا الله الآن برجع بأسأل فايز فوق العدو مثل الهبلان هذولا المقلدين هل ذكاء الكون السنغيرتي هذا هو اللي عمل هذا الحساب مستحيل ولا واحد يقول كلم هذا مستحيل ولذلك أنا ححدثتكم مش عن فايز فوق العادي السوري للأسف ولزيه بس الله هذا حرمه الله يا رب عن واحد عالم فلك روسي كبير علامة وفائز صوف عارف إيش قال؟ قال يقال, يقال إن الاعتراف يطهر النفس صح إن الاعتراف يطهر النفس ولا بد لي من أن أعرف كنت إلى وقت قريب جدا جدا أعلم بالإلحادي يعني أستعلم بالإلحادي آه كفري بالله قال بعد هذه الحقائق عن خلق الكون ودقته ودقة انطلاقه في مخططه لكي يعطي لهذه النتيجة ما من مناص من الاعتراف بأنني كنت مخطئاً مخطئاً أنا أعين اليوم إيماني بالله غصنا عنك ما في شيء بقشع البدن ما يا في يا أخي في ذكاء أكبر من الكون وأكبر من كل شيء هو اللي صاغ هذا الكون هو اللي أطلع الكون بالانفجار هذا بالدقة العجيبة هذه يا جماعة طيب راح بالروز قال لك لا خلينا نطلع الموضوع من الناحية ثانية إيش هي؟ قال إيش احتمال أنه يكون الكون هذا بتنظيمه هذا العجيب وإحنا فيه كمان كبشر يكون نشأ من الانفجار هذا بطريق الصدفة يعني كان. ممكن يكون بالصدفة نشأ؟ أغبى خلق الله بكلم عن الصدفة هذولا مش فهمين شيء عن قوين الصدفة أصلاً علمية تات باسكال، كذا. ولفا مين حاجة؟ أقبي هذا لا. قال لك آه في احتمال. قديش؟ قديش يا ربي شيء هبل. آه. لعلي ألكوا الرقم ولعلي يمكن نسيته. بس المهم شيء مخيف. يعني واحد على ما ينهي تقريباً. واحد على عشرة مرفوعة للأس عشرة مرفوعة تقريباً مئة وثمانية وعشرين أو شيء زي هيك. أكثر من جوجل. ها؟ ملايين أو الاف الملايين الجوجل يعني صفر مستحيل علميا ورياضيا شو العشرين سنة هذا تخيل رياضيات ولا رجل الدين هو ولا هم الدين علم بس يدرس رياضيات أنا شطين بس أنا بدي الحين أسألكوا عشان تفهموا إيش بتقولوا هذا طب إذا كان يكون كل هذا وإحنا وكل شيء في البداية كنا هذا الشيء ما تخيل ما لنا ولا تقدر تخيل اصلا أنت إيش تخيل ده أنت الحين غمض عينكه أكتر شيء تتخيل صغير نقطة نقطة إيش النقطة هذه بحجم الكون اللي بيحكوا عنه قبل بيك بانك بلايين المرات حجمها بلايين بلايين بلايين المرات أنا حتقول لي يعني عدم والله وقالها أحد علماء الفلك الكبار أنا عندي فوجع فلك كبير أمريكي قال إذا بدنا نكون برضو إيش صادقين مع أنفسنا يجب أن نقول إن الكون إنما أوجد من العدم لا الحديث عن سنغيويرتي بالحجم هذا أصغر ملايين ملايين مرات من البروتون وغادي لا في رياضيات ولا في فيزياء ولا في قوانين ولا في حاجة ولا في حاجة انتهى اذا إذا لا نقول أننا نتحدث عن عدم طبعا أنا بقول لك هو هذا مش العدم لا شيء بعد العدم يعني بشيء ما بتخيلوش عارف شو هذا أول انبثاق عن قول لاكن أول شيء ما الله قال كون للكون كون أول ما قال كون كان هذا الشيء هو هذا بس لو ما قالها مش هيكون حتى هذا الشيء معناه قبل أن يقولها كان في العدم وبعد أن قالها كان في السنغوليرتي هذه اللي هي شبه عدم لا فضاء لا زمان لا جاذبية لا كهرومغناطيسية لا قوة هي ضعيفة إنها قوة ضع قوية ولا ولا حاجة ولا حد ولا تصور ولا خيال ولا حاجة حد يقولي والله يا أخي بيعان معنا مش إحنا الكون كلها طلع في الأول معلق إيش في العدم كان بالضبط معلق في النثنغنس في العدم في النيت الآن تعال عاد حتقول لي ايوه وإحنا الحين هالشجرة والميكرافون وأنا وأنت والكباة والشاي ايوه تعال شوف بتلاقي كل شيء في الأخير بتشع بتشع بتشع وبنزل وبنزل وبتصغر وبتصغر وبتصغر وصار وفي الأخير بنتهل إيش برضو العدم جسيمات تركب من جسيمات من جسيمات من طاقة يقوله في الأخير برضو هي قول الله كن دائما إن الله يمسك السماوات والأرض ستقول لي يا وإلتا معناها وجودنا أحنا. وجود كل شيء وجود الكون كله معلق بين عدمين عدم السنغلورتي وعدم التشعع لا لوجودنا هذا لا نهائي في علم الآن في الرياضيات جديدة أكيد أخذت عنه فكرة يمكن بعضكم اسمه علم الكسوريات او العشوريات فرختالز فرختالز بتحدث عن هذا التشعع اللامتناهي بس العجيب هالتشعع اللامتناهي هذا مرتبط برضه مبدا رياضي يعني مش او ديش برضه اله مبدا رياضي يحكمه وهذا نفس الشيء بنيه الذره حظل تتشعع الشعر لي الى وين هات لما تنزلق فيهم في الاخير في لا شيء زي ما هي في الماضي غالي تنزل بتنزل، بتنزل،, بتنزل. طبعا طبعاً لما تنزلخ في إيش؟ في اللاشئ وهذا بالضبط وجود الكون معلق بين إيش؟ هوتي العدم كيف ثابت الآن طيب؟ كيف شايفين حالة بنتكلم بنفكر، بنفكر نظرة هذه؟ كل هذا إيش؟ يمسك السماء والأرض أن تزولا كله بالحي القيوم فيه هو وجود ذاتي هذاك، لا إله له وجود ذاتي من ذاته لذاته بذاته في كلام هل اكو وجود فنرجع إلى فكرة امبارح الخطبة هذا معنى هذا الشرح العلمي الان الكون لا يتميز من الله مستحيل وين من كان ايش معلقا بين هويتي العدم لا يمكن يتميز من الله تميز من الله اقل من اللحيضه يعني انه سيهوي ايش في العدم مباشره طبعا لذلك الله يمسكه بكل لا يله يظل ممسوك طيب ستقول لي والله يتميز منه طبعا لان الله ايش كائن له هو قبل ان يكون كل هذا الكون وهو الذي كونه بكره يثنيه كله لا يتاثر لا بشيء له ولا يشعر بالزهق الهندوسي الغبي هذا ولا بالملل إيش العبيط ما في عند الله شيء هذا حاجه لا اله له الله غني غني عن العالمين وقال مش عنكم عن العالمين قال ما بحتاج هو بس في هيك عنده كرم ذاتي رحمه هيك رحمة بلا ثمن شي جنن الحين على الفكرة كل من يعطي يعطي لمقابل صح حتى بده إيش هو مش مقابل منك مقابل من الله إيه برضو مقابل بده وحكيت له في واحد ملحد في برنامج في التلفزيون جابوه حضرته حلقة نزلوا على اليوتيوب حتى الملحدين ممكن أن يكونوا طيبين ودف الله الكتب هذه من أغرب الخلق ولا بام حاجة وطلع حلقة غبيه جدا جدا جدا هذا الناس مش متعمقين في شيء لا لا بالإنجليزية طبعا ممكن واحد ملحد آه. إن شاء الله ما ترجمه أحسن ليش هتضل بعض الناس وجايبين حتى مقولات أخلت لك كرد السجن وكذا كذا هو كرم ملحد للأسف آه. فقال لك لا ممكن واحد ملحد يعطي من غير مقابل وهي يشوف إنسان يعني كايند مان هذا يعني إنسان صالح طيب كيف لا بمقابل عارف ش المقابل بده يتكامل أحسنت يتكامل وشعر بضعفه بفقره إنساني بده تكامل بده قدام نفسه قدام نفسه في مرآة ذاته يشعر أن إيش أعطيت تفضل أنا عند القدرة أني أعطي عند القدرة أني أصفح عند القدرة أني أحلم على غيري وما ولا وكافي جهله بجهل مثله إيه لأنك فقير إذا أنت محتاج كل هذا محتاج محتاج تشعر نفسك صح؟ في ناس محتاج يشعر غيره هذا أكثر فقرا لسه ليش؟ لأنه تكامله مش ذاته تكامله بغيره حرام. ذا بقول واحد بيتكامل في صور صورته بيتكامل حتى ببدلته بسيارته اه بالجيب تبعه بيتكامل في جنباته الخارجيه عنه لسه فك الحل هذه حتعطيه مجده يعني لا يعني هذا لسه مو لحد بيتكامل ذاتيا افضل من هذا بيتكامل ايه بغيره انه يشوفوني اني باطي انا المرائي هذا والله صحيح بس لسه حتقول لي اه معناها معناها الله مقابل ايش اعطى له فكر فيها لا شيء لا شيء كيف الفكره نفسها فوق التصور ايش الكرم هذا معنا لا يتصور ما فيش زي وهذا، كنا فيكون ما فيش شي. ولا كرم محمد ولا عيسى ولا موسى ولا ولا واحد ولا واحد ولا بشر ولا أي شيء يعني هو خلقنا وأوجدنا وأعطانا وأعطانا إحنا جماعة أنا سعيد جدا قلت لكم سعيد جدا جدا بوجود الإنسان ووجودي أنا كمان كفرد مستعجل واس أكتر من سعيد والله العظيم كان ممكن نبقى في العدم إحنا صح مش موجودين مش شعرين العدم يتعلق بيحكم خلاص أطلعنا من العدم خلقنا وأعطانا العقل والذكاء وأعطانا الإيمان به وعطانا الشوق اليه والشغل به والتفكير فيه لا إله إلا هو صح ولا؟ لا؟ وعطانا الاستقامة ما ألحدناش به ما, أفقدنا ما افقدناش جلاله وجماله إيه الهيبة والقدس اللأخ في جلال هو بالعكس بنحس حالنا كثير كثير مقصرين أننا مش قادرين نبلغ به إيش ما يريق به من جلال الله إلا هو صحيح الصحيح نبيش له أنت كما اثنيتها على نفسك اقول له لا أحصي الآن عليك كيف أمتح فيش يقول وتشوف اي طعلوكوا اليوم مش فاهم دينه ويقول لك لا لو تقول له من غير ما يفهم ممكن تجيب أكبر واحد تستزله له دوله هل تستطيع أن تحمد الله بكلمات وطبعا لديك القرآن الكريم يا أخي تبلغ لك طبعا يا أخي طبعا القرآن هذا كلام الله الله حمد نفسه يا أهبل حمد نفسه إذاك حمد نفسه لك باللغة التي تفهم أنت لو حمد نفسه كما يليق لجل وجهه ما فهم أحد منا ولا الرسل سيحكي كما ليس سيفهم حاجة لأنه حمد نفسه بلغة تفهمها أنت بلغة معناها في أطار محدد هنا انتهى النبي كان فهم حقيقة قال له لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ستقول هو أثناء نفسه لا يا حبيبي ما في القرآن بعض ثنائه على نفسه لأنه في الحديث الصحيح الآخر عنده لسه اسماء هو حسنا ولا واحد يعرفها لانه لا تستوعب وانا صحيح او استعثرت به قال في علم الغيب مش هتلاقيه في القران اصحى مش هتلاقيه لانه صعب لغتنا البشريه تقدر تحتوي هذا الشيء عشان نقرب لك هذه المعاني نرجع لموضوع الابعاد الحين لو في كائن يعيش في بعدين على سطح ورقه مثل النقطه الان أو على سطح ورقه صح عادي متصقة مع علمها هذا ذي البعدين وفهموا كل شيء وتفكر ان هذا ايه منتهى المراد يعني ولا ما الصحيح هذه عبدان هذه كل شيء ولا بتقدر تتخيل نقطة هذه هو الإنسان النقطي هذا فلات هذا إفلات لاند في الأرض المسطحة لأنه في عالمنا احنا الثلاثي صح ولا بتحركوا بعدين وبعد فراغي ثالث مش ممكن تتخيل ولا ما الصحيح لو حبينا نفهمها عملياً إمبريقياً وجينا دسينا أصبعنا هيك وخزقنا الورقه ما فيش حتفهم برضه حتشوف ايش هي حتشوف دائره تحيط ايش بمساحه من الورقه شو الدع الغريب هذه الكبيره حشوف الدائره بس دائرة مش حشوف اصبعك لا من تحت ولا من فوق ولا حتشوفه اي مجسما مستحيل تدركه ضمن بعدين واضحه ومفهومه ني احنا في عالم ثلاثي طيب يلا تفضل عاد انت وأنا تخيل لي فعلمن هذا الحين كائن بعيش في عالم رباعي الأبعاد ظلم عالم أوكيش يعني رباعي وقده ما تتخيل تتخيل أشياء ثلاثية ما في كيف رباعي يعني إيه مش هتف زي النقطة هذه هي بتعيش في اثنين مش هتف متى الأفزع اللي بنزجون هنا ها, ها. أبعد أنت الحين يا طب حقولك لا أنا بدعك بزيادة تخيل عالم بعيش في عالم خماسي وندخل أنا رأ مش قادر استوعبها مش قادر قدرة ولا أتخيل كيف رباعي لا خماسي هي؟ لا، خامس عشري لا، خمسيني في عالم في خمسين بعد كائن بيعيش في عالم بخمسين بعد هذا كله مستحيل لا، لا أقدرش مستحيل طيب، في أصعب من هيك إيش هو؟ أحسنت الله تعالى يعيش في لا بعد واحد ما فيش غيره الله لا إله إلا هو لأنه الأبعاد مخلوقة كل الأبعاد الله أحدثها يا جماعة وخلقها كلها ستقول لي اخ يعني هو حاشا اللي يوجد في لا بعد في لا بعد ايوه وين هذا عالم لا بعد ما في ما تقدرش تفهم تسكت وهذا يجعلك تقول في الاخير أنت كما اثنيت على نفسك اياك تفهم انه يعيش في بعد زي بعض العلماء والمشايخ وكذا تفكر زيك برجلين ويعدل على كرسي وكذا وما ياخذ ثلاث فراغة ايه الهبل هذا ايش الهبل هذا ممكن حتى الملائكه بتعيش في عالم رباعي واحنا مش وبالعكس أنا رجعت محاضرت قبل ناقص سنة على أبعاد اللي كانت بفضل الله ثالباً في إسلام شاب فيزياء سوري عبقري محاضرة بفضل الله حضرهاش سماه حافل في الكسيت أسلم وأصبح عصوفياً نابغة في الفيزياء هذا كان معقد أبو أبو أستاذ في الجيولوجيا معقد ولا عقد أبوه عقب ما أنجنا أبوه وعمري 11 سنة كنت مولحداً تخيل ذك جداً كنت غير قال لي 11 سنة كنت دارس نسبنا نشطين فهمها عنده رياضيات عبقر عبقري قنجال مش طبيعي مش طبيعي اه فضل له الأبعاد الابعاد جعلته يسلم ويتصوف يتألّى الله يسر عليه فاهم هو الحين المهم فالملائكه أنا رجعت المحاضره هذيك تعيش في عالم رباع الابعاد عارفين كيف اثبته عارف علميا فيزيائيا لما ياتي الملك ليله المعراج ما يشوف النبي الملك عنده جاي من فوق عنده فجاه هيك لا سقف انفتح ولا تكسر ولا الحيطه تكسرت الملك عنده يا كيف طيب كيف دخل هذا ولا جاب شكل بخار قال بخار شفته ما في بخار ما في فلاح رقي عنده هو من وين اجى هذا من تحت من فوق ما في احفامه كيف بالبعد التلفزيون الابعاد ها وبعدين ولك شق صدري احنا مفكر عارف بفكر انت واي شقه هيك بالسكينه لا يا رجل لا لا مش صحيح مساله ابعاد عادي بدخل إيده وكل شيء من غير ما يشق صدرك ايش عادي لانه هو من عالم رباعي وهشرحها الان هشرح المحاضره شرح مبسط جدا جدا الان هذا الكائن المثلث نسميه السيد مثلث مست المثلث هذا درايك كائن يعيش ايش في بعدين صح جميل انت الان بتعيش انا وانت في اي بعد في ثلاثه صح وين جلد السيد مثلث جلده جلده حدوده هو هذا الاضلاع الثلاثه صح لو افترضنا جوه هنا في عنده إيش دوريه هذا القلب وفي مربع وفي مستطيل وفي شيء هذي أعضاءه الثانية أنا مباشرة من غير مشق جلده بحطي دعا قلبه حينهبل هو ويقول كيف هذا كيف تصرف في قلبي هيك وعمل فيه هيك أشياء من غير مشق جلدي كيف وهي جلدي غير مشقوق لأن أنا في بعد ثلاثي بدخل مباشرة فهمت عليها أتقول لي أيوة. إحنا في بعد ثلاثي الملك في بعد إيه رباعي يدخل لك في بيتك من غير ما يشق لك السقف والحيط والأرض ومن غير ما يجيك من واحد من هني إيش رأيك بيجيك من بعده هذا فيزياء مش كلام هذا فيزياء هذه فيزياء فيزياء أبعاد ونفس الشيء هذا قلبك بدخل بحط العضو تبعه اللي أنت تسميه إيده مش شرط يكون زيده هذه ثلاثيةك لا لا شيء آخر الله أعلم الله أعلم كيف تفكروا زينا فكر ملك زينم ليس زينج يا رجل هو عالم من الرباعي آه ونفس الشيء يدخل ويأخذ شيء من قلب النبي من غير ما يشك ومن غير ما ينزل دم من غير ما يصير مشاكل له هذه قضية الأبعاد القضية بتفتح بتفتح الشيء بتفتح افاق التصور لكن الأعجب من هذا كله رب وحيد أو حد يعيش ايه هو يعيش في غير بعد يا الله كيف وين هذا لأنه هذا مستحيل، هذا ما في إله مثيل ولا تقدر تفهمه ولا تقدر معه لا إله إلا هو، شفت؟ فنرجع لموضوع موضوع التميُّز عادة الآن عشان ونفهمها، هذا كله بأحضر خلينا نعتقد نتع... أنه لازم نطور مهارات شوية تخيُّلية أرقى ومنطقية أقوى وأرسخ إذا أردنا أن نتعامل مع ملف إيش؟ الذات الإلهية أما نخش بهبل هيك، دخلين أه؟ بأفكار بسيطة منطقية، زي ما قلنا فعل شيخ الإسلام بالتنمية وخبص تخبصات ووقع في أخطاء من أبشع ما يكون مسكين لأنه قصور عنده كان قصور لذلك لما العلماء الكبار زي زي الشيخ زروخ العرب بالله عرب بالله ويقول الشيخ الإسلام التيمية زي ما قلت أنا رضوان الله عليه وهمتحوا ومدح نقضن الصوفية وشيخ زروخ قد بتصفوه في عصره لأنه منصر الله فالنظاف وعارف الحقيقة لكن قال قال الشيخ الإسلام علمه أكبر من عقله و أبو حامد عقله أكبر من علمه صح شيخ الإسلام تأخذ المسائل فكر ذكاؤه بساعده و إيش يقدر إيش يحكي في الكلمة الأخيرة ذكاؤه خانه أكبر منه مسائل العقليه أكبر من كل معلومات و من نجوه في التفكير خربط مسكين عادي تعال مع الله عنه جسم تخيل عنه متحيز عادي وأكدها أكدها في كتب و أجيب الكيام كتب أكدها بشكل واضح جدا جدا جدا خربط مسكين خربط قدس الله الإس لكن هذه نسأل الله يحفظ علينا إيماننا ويعمقنا الإيمان هذا التنزيه هذا يقول من الله تبارك وتعالى وإلا يفتننا لا. فالحين التمييز واحد يقول لي طيب أنا سأعطيك مثال اي ممكن في الدنيا الآن في الأشياء في الدنيا شيء يتميز من شيء والشيء الآخر لا يتميز منه صح؟ طبعا موجود الظل صح ولا ها؟ أنا أتميز من ظلي لو الظل هذا إيش؟ أعدم ولا صحيح بأي طريقة أنا ولا بصير لحاجة وجود غير متوقف على ظلّي بالكامل ولا بيأثر في من قريب وبعيد إلا في العقيل بدائية. عقيل البدائية <تصفيق> عندهم إذا خبط على الواحد مش كروا على المحكمة وتدفع فلوس وإهانة تخيل؟ وفي العقيل البدائية ظلّ الواحد هذا ممكن تعمل له سحر وتكتب عليه سحر الواحد ينسحح قال هو كلام فرن. آه بلاش سيدي آه الشمس في كبد السماء مزبوط؟ هو كيف جلالها آه؟ وفي سلطانها. وصورتها على سطح الماء مظبوط الصوره هذه لا تتميز من الشمس في السماء مستحيل والشمس تتميز من صورتها بدليل لو اخفينا الصوره هذه جبنا هيك كذا اه جسم غير عاكس يستقبل على الشمس ولا يستقبل صورتها اختفى صورة الشمس هل تختفي الشمس لا اثنين لو تكسرت صوره الشمس في الماء اجي واحد خبط حجر هيك تكسرت هل تتكسر الشمس في السماء لا هل يمكن تنشأ صورة الشمس من غير الشمس في السماء؟ لا. إذا صورتها لا تتميز والشمس تتميز من صورتها. إذا هذه لست مبدأ أي مستحيل. أنا ما أردت أن أقول كلام هذا مستحيل. هذا الكلام مرفوض عني. تعرفوا ليش؟ لأنه في ناس سواء في الهنود أو في المسلمين الصوفيين الأسم الشديد آمنوا بهذه الحالة. آمنوا بأنه هذا الوجود تبع الكون وجود ظلي. يسموه وجود الظلي أو الشبح لله. وشبهه بموضوع الشمس وصورتها في السماء وهذا برضو إلحاد كلام فارغ أنا أعني ما ذكرته لكم اليوم إن وجودنا لا يتميز من الله لانه وجود بين عدمين هذا فهمي أنا خاص بالمثال هذه بين عدمين ممسوك فخف بكلمة ماذا؟ كن دائما إلى المشيئة إلى أن يأتي أمر الله في كل واحد فجسمك هذا تبقى الإعلاقة الدمامية مع الروح أو النفس إلى أن يشاء شاء الله تأتي لحظة بالطب ساكت بالصيل كوبة حجر تجعل التراب يكون هذا كله نفس الشيء يأتي أجله مصيره وطب كله متحطم بالكامل لا إلا أنه اسمها القيامة هذه هذا هو أنا هيك أفهمها لكن ليس موضوع الظل لأنه في الأخير أنت تقول لي أصل وظل وأصل وصورة معناها أنت تخضع أيضاً لقوانين الأشياء ومحدوديتها صح حاشا لله الموضوع ليس زيك يا أخي لا موضوع صوره ولا موضوع ظل ولا موضوع كلام فارغ مش هيك تتحدث عن وجود حقيقي قائم بذاته وعن وجود بين احداهمين سميه ظل شبح بهذا المعنى هو سهلا لكن بالمعنى ذاك المجاز اعوذ بالله مش صحيح وذلك كلام اقرب للحاد كلام فارغ هذاك فارغ بكل معاني لماذا؟ الحين فهمنا برضو ليش تتحدث أنت عن وجود خارج الابعاد عن وجود خارج الزمان إذا بتقول Big Bank إنه الزمان والمكان ولد مع الانفجار يعني قبله لا في مكان طبعا البعض إنه عقلك هذا والله يرحم عقولنا كلنا الضعيفة هذه حاتو لي بس أنا ما بقدر أتخيل ما بقدر أتخيل يعني أكيد هذه الذرة البسيطة كانت موجودة في فراغ يعني غلط ما في حاتقولي كيف ما بقدر أدرش شلقت عقلك قاصر زي ما هو قاصر قبل شوية آ إنه مثلًا إيش يتخيل عالم عالم خماس الأبعاد سداسي خمسيني مشكلة بتغرش خل مش ما أقوله ما ما تتخيل تاع الملائكه كيف تتخيلها ثلاثية صح ولا لا والله كل ك هيك تخيل ملك هيك واقف جناحين عنده اثنين حلوات هيك وابيض وجهه بالما ثلاثي تخيل ثلاثي أنت مين قال الثلاثي هو طب إذا رباعي كيف هو الله اعلم إذا رباعي بس علم الفيزياء الأبعاد إيش قال قال إذا رباعي ها تقدر تكتشفه اذا هو كشف لك عن نفسه ابحيله وحده عارف ايش هي الظل تبعه اذا الله بده ياي يلقي بظله على عالمنا تصور طبعا أنت ممكن تلقي بظلك على عالم ثنائي اذا هو يلقي ظله على عالمك عارف كيف ترى انت ظل ثلاثي الظل نفسه ثلاثي قال تعالى طبعا لانه رباعي ظل ثلاثي انت ثلاثي ظلك ايش ثنائي طبعا مش احادي ظلك ثنائي شفت الكائن الخماس الأبعاد ظله إيش؟ رباعي تفضل تخيل يا حبيبي إيش ظل رباعي أنت مش فاهم الرباعي نفسه شكرا تفهم ظل رباعي فظل الرباعي حيكون ثلاثي قال تعالى وهذا كمان من هدايا الله إيه ما يمهم الأبعاد في ظل ذي ثلاثي شعب أنا فهمت أنه ظل إيه مثلث معناها إيش؟ فراغي معناها مش ظل معناها إيش؟ على العرض بثلاث شعب لا ظل ثلاثي النشاه الاخرى يا حبيبي غالي النشأة الأخرى كل قوانينها مختلفة شيء رهيب شيء رهيب فالحمد لله على الأقل على نعمة حتى الرياضيات والفيزياء اللي خلت العلمها يوضحونا ويشفونا عن موضوع الأبعاد والأبعاد ومين كان أول واحد فكر في موضوع الأبعاد هذا اللي أكثر من ثلاثيه كالوزا كان واحد هم متأثرة وعالم كبير وشعب صغير كان عبقري وبعتنا إيشتاين بحثيك صفحات بسيطة 20-30 صفحة عن الأبعاد وقال له ممكن نحل نحن مشاكل كثير كثير وشكالات إذا افترضنا نكون فيه أكثر من ثلاثة أبعاد طيب ونصدم كيف؟ لكن أخذ البحث البادي يقرأ فيه ويراجع ويقرأ وكذا عارفين كم؟ سنتين سنتين حطوا في درج المكتب كل شويه يرجع له بعد سنتين أجيأ في كلوزة. قال له بصراحة يا ابني بحثك هذا رائع جدا جدا وأنا الآن صرت أعتقد انه فعلا يكون يقدم خدمة كبيرة العميل الفيزياء أحثك على نشره وبزكيك والتواضع ها فعلاً وبدأ يا في الزعل أبعد علم جديد بالكامل والان بدوا يتكلموا عن ستة أبعاد وعن 11 وعن 12 وعن 16 أكثر ما إيه قرأت تكلموا عنه 26 بعد بس إيش لا طور رضيات ورضايات بس في السفترضات كلها شغلات معقدة جداً جداً جداً, جدا. وبدها عقول تجريدية بشكل مذهل محيّر طيب هي رياضيات ايش؟ الأبعاد الخمسة هذه وبعد نقوله الستة يقال على وجه البسيطة كلها يوجد من يعدون على أصابع اليدين ثلاثين هم المجار من طوروا هذه الرياضيات رياضة غير كل من يقرأها يقال الرياضيات العليا الجامعية اللي يقروها في الجامعات المتخصصين تعتبر لعب أطفال بالنسبة لهذا شيء معقد جدا جدا جدا جدا من شغل وشوف هالا عظمة الإنسان عظمة النفخة الالهيه يحاول الإنسان شويه يتغلب علي, إيش؟ على حدوده صح؟ يزيده في الخلق ما يشاء يعني حتى الإدراك نفسه هذا ليس من عالم الخلق بعون إلا إدراك هذا نفسه حيتوسع مع القرون فهمتوا عليه؟ صح تقليد الزمان كان يتحدث بس عن هندسة إيش؟ مسطحة كله مطمئن وكلامه صحيح وكذا إيه لما أجل قرن التاسع عشر قاوسوا ريمن والجماعة هذولا أو خاصة ريمن قال له هذا هبلة خليد السادة هندسته عوارق وقلم بس لو أخذنا أجزاء كبيرة يبدأ فيها تعرج وتسطح كل هندسته بتصير كلها إيه بكش وصح يعني أنت حين مثلث على الكرة الأرضية زوايا أكثر من قائمتين صح؟ وعلى كرة حتى مش أرضية كرة لعب على الكرة الصغيرة أرسم عليها المثلث هذا من غصب يعني أنه ليس فايدة يعني. طيب اعمل خطين متوازيين حلتقن فوق عنده عند القطب عند البلف تبعه هاي في التخمة فيش فاذي فريمان هذا قالك لا هالهندسة اليكودن هذه قال هذه هندسة مستوية بسيطة كتر الله خيرها بدنا هندسة جديدة كانت هذه البداية وهذا العي كانت بدايات حتى تفكير الأبعاد نفسها بداية بسيطة الجينمية تخيل وصلنا ونوصلنا الحين من ريما لليوم بدو يتفكر قال في ستاعش وعشرين وستة بعد بعد ألف سنة إيش حصير الإنسان لذلك أنا أعتقد بعون الله تعالى في واحد من إخواننا الأفاضل وسام بسيط يعني عامل هو بس يعني عقله إنظيف علق على شيء حكيته في رمضان هنا لذلك شيئا سأبدأ أحكي لك شيئا قال لي أنا أعتقد أنه الإنسان كل ما يتقدم به الزمان والقرون لازم يقترب من الله أكثر قلت له طبعاً قلت له عليك أن أدركت حقيقة قلت بس هذا حقيقة مئة في المئة قلت له أنا أقول له وأقول لك في دروسة أيامها أنا لا يسعدني ولا أريد بصراحة ها أن أدرك حقائق التوحيد وحقائق يعني تتعلق بالله وبذاته الإلهية بالطريقة كان متاحة لأبوك وعمر تجبر روحيك شيء ثاني ومش هتنفع ومش ليش هي لأن أنا خوضها بس الطريقة المنطقية العلمية وين يا بابا هو فقير جدا جدا وضعه هو كان بستر بالبعر على البعير والخطوة على المسير وبحر ذو مش عارف أمواج وسماء ذات أبراج وأرض ذات فيجاش أشياء بسيطة وإحنا اليوم نتكلم عن البيج بانج وعن الأبعاد كلام عميق عمق كثير لذلك احد كبار علماء الكم فيزياء الكم الامريكان مذهل وعظيم الامان بالله رجل هذا هو عاقل في الزع رهيب قال عباره ذكرتها ذكرته, ذكرته مره لكم عباره مخيفه يا اخي ايش العباره هذه قال الذي خلصت اليه ان كل ما فعلناه عبر الاف السنين الفائته نحن علماء الطبيعه الفيزياء من ايام مدرسه طاليس طبعا طاليس ما كده كلام فرق في جبل طاليس مدرسه اسمها مدرسة ايش كندا المدرسة الطبيعية مادية في علم الذرة في الهند يا حبيب كانت هذه اللي تخرج منها ايش علماء ايه طريس وغير كل كلهم منها الهند الهند حقت عن الذرات قبل كل اليونان تعلمون ما هذول ناس شحدين وسرقين على فكرة سجلوا علوم والله عظيم من مصر ومن الهند سرقين الدنيا وقال لك احنا احنا البداية طلعت كذوبه كبرى وقال بدايه بداية ولا زفت على رأسه تعبنين وحدودين فالمهم فاللهم صل على سيدنا محمد قال ما فعلناه جماعيا أيام درش الطريق الى اليوم اننا كنا نقوم بكشف الطبقات ها عن وجه الله في الفهم في الفهم الفيزيائي كنا بنفسره وكذا كده وتعرفوا تعرفه فقال ده انبسطوا انبسطه قال لك انبسط ما فيش الله خلاص انتهينا بقى الله بكلام فارغ كل ما كان يعزى الى الله العلم اعطانا ايه مفتاحه السحري هيو الحل مفهوم ليش طب أنا هقول لكم شغلي اليوم كتبت خاطره علميه فلسفيه انا ارى ان الانسان البدائي البريميتيف من هذا اللي كان يامن بالانيميزم اللي بيسموه بسموه اللي هو الارواحيه كان يشوف النهر بيمشي وبتعرج كالثعبان فعبده وسجد له ليه قال لك في روح ايش اللي هذا سؤالي ابن عمي ليش هالبندقيق بيمشي قال لك أكيد في روح حيه ما كانش عارف انه ايه اختلاف المستويات والجاذبيه وكذا ولا قوة الدفع ما عندوش عارف فقال لك في روح هي اللي بتحرك الميه بتدفعها هيك بتحرك كالسعبان عبده عبد النار شاف الشجر بتحركه وعنده حفيف قال في روح اشهد ما كان عارف الهوى لسه قال لك هذا الشجر في روح مستحيل شاف النار تلتهب وتتوهج ولسنتها بتطلع وتنزل كذا آه قال فيها روح عبدها لها وهكذا الحين طبعا انت تطلب سخري ما تسخروش احنا مش احسنوا كثير ها ها طبعا الفجائي الحديث المحدث ها والمعاصر ينظر طبعا بيت كبير لهذا البدائي الغبي مش فاهم حاجه لانه هو فهم بالعكس انا بقول لك وضع البدائي ادخل احسنت واقرب الحقيقه الكونيه منك ليش لما فهم البدائي انه هذا فيه روح هل فهمها روح فرديه أو روح كلية أو فرديه على جزء من الروح الكلية موضوع ثانية لسه عنده خليه قبل شيء مبسط القضية لكن البداعي لما يقول في روح كلمة روح كانت تعني وما زالت تعني السر الغامض سر غامضًا غير مفهوم هي غير مكتنع نقف أمامه بإجلال وتوقير تجل واحترام لأنه السر ينتمي لعنه الإسرار الموراء صح معناها يعترفوا أي لحد الان البداع ايش طيب بجهله إني أنا جاهل حقيقة ما يجري فأعزو إلى شيء مش فامه فسميه الروح أنا. شيء شو أكبر من عقلي يحتاج العبادة هذا لأنه أكبر من عقلي مثل ما الله أكبر من عقلنا ونحن مش مهمنه هه بس في زائر هذا خاص القرن التاسع عشر والمعاصر في الوقت الحاضر الحين هذا هذا من هبله راح مش خطوتين صح إن خطوات صحيحة في الأمام وفهم لا فاستلنا كيف بتحرك الشجر وكيف بمشي الماء وكيف تنتهي بالنار وكيف كذا وفسر صح لكن هذا التفسير ما طلع تفسير طلع مجرد وصف ومش تفسير نهائي آه لكن ضل العالم هذا واعتقد هو بكل إيه راحط وأنه هو فسر الظاهرة واستغنى عن الله خاصة في القرن التاسع عشر حد يقولوا إيش اللي رجع علم الفيزياء في القرن عشرين إلى الله أكثر علماء الفيزياء الآن مو سبحان الله يا أخي أكثرهم في ما لاحظة عكس القرن التاسع عشر كان قرن العحد السماوي في المرحله الوضعيه قال لك كنا نقول ارواح وما وراه وكل كنا هاي خلينا نعيم تفسر كل شيء انتهينا عارفين ليش رجع في القرن العشرين أدرك ادرك كل ما قدم على انه تعليل وتفسير لا هو مجرد توصيفات قاصره يدوبك يدوبك وضعتنا على اول الطريق وافضت بنا الى محيط من الظلام مش قادرين نفهم حاجه لليوم لليوم الى سعادتنا هذه العلماء مش قادرين يقولوا كلمة نهائية في طبيعة إيش مثلاً الضوء صح؟ هل هو جسيمات؟ هل هو موجات؟ ما زالوا بقولوا جسيمات وموجات إيه كيف؟ من التطبيق عشان يفسروا الظواهر اللي يسلك فيها سلوك إيه جسيمي آه؟ قالوا جسيم بس بسلك ظواهر عفوا يتجلى عن ظواهر يسلك فيها سلوك إيش موجيا زي الحيود قال لك موجة إيه هذا هذا هالتلفيق اسمه ها تشوف ممكن بعد أمئة سنة ألف ألفين سيرجع ونسخوها وقولك لا عرفنا في عنده طبيعة من نوع مختلف لسه ما قلناش نفكر فيها خارج موضوع جسيم و... و... وموجة شيء جديد خالص ممكن ولا مصدعية هذه هي آه. يعني قبل من العلماء الفيزائي في 25 برضه اكتشفوا الحالة البلازمية المادة كانوا بكل راحة المادة صلب وغاز وسائل صح؟ وإيه البلازمية؟ ما كانوا يعرفوها لما البلازما البلازمية أقولك لا في حاله رابعه غريبه عجيبه بتشوفهاش انت هيك اسمها البلازما وفيزياء البلازما أو ممكن في حالة خامسه وسادسه ومئه وأنت لسه مش عارفها مضبوط فبدوا يتراجعوا قالوا كنا احنا مغرورين فيه واحنا طلعنا يا دوبك احنا إيه في اول الطريق ومش فاهمين حاجه وكل هذا واعترف لك هذا توصيف توصيف مش تعليل بس التوصيف هذا ضلل لك لما إيه؟ انت عرضت عنه اشتعال نهائي وتفسير ايه نهائي وامنت به واستغنيت حتى ايش عن الله البداية ما استغنى شكرا لك لا في روح وراه في روح مقدسة سر كبير على الأقل هو يظلوا أقرب إيش للحقيقة أنا أقول لك موقف البدائي هو اللي حفزك إنك إيش تعمل تبحث البحث العلمي هو المصطحيح لأن الروح معناها سر إكس علم تستفهم حاول تدخل تعرف دمهيتها طبعاك شيء ثاني وحضر لك فيقول هذا العالم عاد كنا نخشط الطبقات عن وجه الإله قالوا نحن الآن في الثلث الأخير أو ربع الأخير نسيت ما القرن العشرين صرنا يلوح لنا وجه الله من خلف ستار رقيق وحجاب قال إيه شفيف في عالمنا الطبيعي هذا ما أحضر من الكلمة هذه فقد قلت هذا فزائي يحدثك عن شعوره الإيماني عن شعوره الإيماني فزائي أمريكي وفزائي الكم ومقول لك أنا كفزائي بل ما أدرسه بل كأني بشوف الله يروح خلف كل الظواهر كأني أرى يده تعمل لا إله إلا الله معناها في الأخير يجده في الخلق ما يشاء وبعون الله بعد مية سنة حيكون وضع أحسن بعد مئتين سنة أحسن وبعدين حتشوف في جدار حنصطن به كلنا كبشر وعنموت عمد موت, موت بشري واحنا نصطدم به اللي هو جدار الجهل النهائي هذا وحدثهم في الأخير أن المرجعية المطلقة لكل شيء والمصدر الوحيد أوحد لكل شيء وما يفسر كل شيء هو الله وإرادته وفعله وحكمته اللي يفسر لك؟ السمع والبصر والكلام والفهم والعلم والنماء والحياة كل شيء هناك طبعاً الآن ستقولي بس هذا الكلام الآن ما صارش مفهوم هل هذا فصالح الإيمان بالطريقة هذه؟ ولا هو ضد العقل فصالح الإيمان؟ ولا فصالح الاثنين؟ ولا إيش القضية؟ أنا أقول في صالح اثنين بس هدفه الأبعد هو أنه هو في صالح الإيمان والتوحيد ليش؟ عارف ليه؟ قلت أن بارح وهي كلمة مناسبة إن شاء الله حين تتعرف على الله طبيعي جداً وجوهر التوحيد أنك تتعرف على ما لا يدرك ولا يحاط به ولا تفهم طبيعته ولا يكتنه سره تعرف أنه موجود ويفعل ويعمل وكل هذا تابع علوه بس إيش هو؟ كيف هو؟ ها؟ ايش علاقته بالاين وبالآن وبكذا مش حتفهم تقول ويبدو انه شيء مختلف تماما انتهيت هذا المطلوب ليش لانه كل شيء لما اقول ايه وفي الارض ايات ها كاين من ايه ايه دليل على ايش دليل هي انا قلت امبارح على عقل زعقلنا لو على العقل زعقلنا هنفهمه وحنصل لتعيين نهائي هنفك الشيء انا قلت امبارح هنفك الكود هنفكه. عمل لي أقوى شيء فكها تبشر فكها اليوم بكرة ما فيش فائدة حفكها كم مره شفروا بريميرا هذه خانة بريميرا لا أبو زكريا بعده القصة كل اللي بيلعب فيها دائما هو تصب مع ناس في الهند في الهند هذول القرود هذول بفكرة هنود هنود بفكرة تخيل هنود رياضيات بريميرا هذه قال لك عاملين كذا مش عارف من ستة مجموعات كل مجموعة من تسعة أرقام شيء جنن كلها بعضها هذه العرض الأول في التلفزيون اشتراك وفلوس المانيه أو غير المانيه الهنود بيفكوها <تصفيق> فكلك شي فراء منزلت الزمعة أي طوابق كل واحد فيها تسعة وكلها تعمل بشكل كنبلا في نفس الوقت لو ركب راح مكانه بتشتغلش بيفكوها تدفع مئة يورو في الشئ في السنة وتشوف برميلها طول السنه الهنود لانه اللي عمل الشيفر هذه بشر حتى الكمبيوتر الضخم خلقوا بشر صنعوا بشر البشر يقدر ايش يفك الشيفر هذه لكن البشر لحد الان ما لي يفهم كيف نبصر؟ كيف نسمع؟ ليش بنضغط؟ ليش بنضغطش؟ ليش هو هيك؟ ليش ك... ليش لما بتروح الشمس بيصير ليل؟ ليش بتطلع بتطلع نهار؟ ليه كيف؟ بالضبط طبعا بفهم أنه في شعاع والشعاع بساوي والغلاف الجوي وقانون ريلي في التكسر كلها بنعرفه بس في الأخير يقولك برضو ليش؟ ليش هو هيك؟ لأنه هو هيك لأنه هو طبع هيك وجميل كلمة الطبيعة هذه بالعربي طبيعة كلم حلو جدا جدا لأنه فعيلة بمعنى مفعول طبيعة يعني مطبوع. مين اللي طباحها؟ مين اللي طباحها زي هيك؟ مين اللي أعطاها طبيعيتها لكل شيء؟ مين؟ هاي السؤال وهذه الطبيعة مش عشوائية طلعت طلعت ذكية جدا جدا ودقيقة ومحسوبة بجزء من مليون مليون مليون جزء من الثانية وفش مكان للمصادفة بالمرة أنا مين؟ هو فهتقول لي معنى أنا في الأخير حقف أن أقول أنا مش قادر أفهم بس بعرف أنه هو يوقف وراء الشيء هذا كيف يفعل وأنت هتعرف كيف يفعل عمرك ما تعرف مستحيل أنت تعرف كيف يفعل؟ يستحيل صح النمل الآن لما تأخده أنت النملة نفترض أنت مرب نمل ولا مش عارف دود ولا كده تأخذ النملة تحطها في ناصة صغيرة ها وتسكر عليها حمضه الدودة هذه تسكر عليها تأخذه في سيارته تروح على شيخات تركب الطيارة على جنوب أفريقيا هتشوف حاله غالي في الأرض غالي لا يمكن تستوعب إن هي الآن تخرج من أوروبا لين أفريقيا وأنه في وسائل نخل اسمها السيارة والطيارة وكيف مبدأ السيارة والطيارة يستحيل ولا يمكن إيه؟ إذن أنت لسه أبعد من هيك بكثير عارف ليش الفرق بين ذكائك وذكاء الدودة مش كثير كبير ما رأيك؟ ما رأيك؟ مش كثير كبير أنا أقول لك والفرق بين ذكاء الوجود كله وبين حكمة الرب لا نهائي أنا أقول لك في قاعدة هيك عملها رياضية إلهية أي فرق بدك تحدده بين الله وبين الخلق أو أي صفة من الخلق هو دائما دائماً لا نهائي هو هيك يا رب هل تقول لي في الجنة هو, هو الله, الله من ورائهم محيط يا حبيبي تحدث عن الله مش عن فلسوف وشيخ وصالح ومدير الكون وصانع الكون كلام فالكل هذا تحدث عن رب العالمين الذي ليس كبت به لي شيء اللي كل هذا الكوبة فيه دماغه وعقله آه المغ هذا نفس الشيء مش حجمه اللي البفست لإج ذكائك انتبه مش هذا والذكاء الذكاء من عنده هو اللي البفثمك هو اللي البعلمك بيسمعك ويوصلك والمصاعية ولما يشاع بيصير تسمعه وبيتسمعه وبيتصرف ولا ترى هو بس أنت بتشوف إنه في كائنات بسيطة جدا جدا نفهم ال هذه العجيبة الأم كائنات بسيطة حقيرة تعمل تماكر وتحايل ودهاء أنت بتنهرين كيف بتفهم هيك هي مش حكاية تفهم هي ما بتفهم زي ما أنت ما بتفهم هو الذي قدر فهدأ أعطى كل شيء خلقه ثم هدا يعني مثلاً في حيوان في الكويت موجود نوع من الحيوانات الصغيرة هذه ها زي القنافذ هيك تلسعوا الحية حكيتها مرة خبطة قديمة هذه ها أو بتلسعوا وروح بيجري على نبتة من آلاف النبتة ها النبتات اسمها نبتة الرمرام حتى اسمها حيوان طبي دخلوا فيه رام راكوس مش عارفيه بروح على الرمران بحق الايه اللدغه مباشره تختلط إيش اه بشويه الدم آه مواد من هذه النبته تعمل على ابطال مفعول إيش السم بتخدير الدم فهمني من اي جامعه وأي هيربل ميديسن درس هذا الحيوان كيف فهمني تفضل يلا فهمني قل إيه هتلاقي مثل هذه الظاهره ملايين الظواهر عاد في عالم الحيوانات والحشرات بلاش انا حكيت مره عن ظاهره جننتني قرأت في كتاب واحد لأكون غلصم ليس طبيعية نوع من إيش؟ من الحشرات تقتنص كحشرات هي كويس؟ من الفراش وغيره كذا عشان لا تقتنص كحشرات إيش بتساوي الحشرات هذه؟ بتروح تجتمع كلها وأبعضها بالمئات تجتمع بشكل نظامي هندسي أحسن، وبتكون وردة بتشوفها تلاقيها وردة إنت كلها وردة وردة وردة محيطها أحمر على بنفسجي على كذا جوه صفر أصفر أه؟ مركز الوردة تعطي شكل وردة رآها العلماء فكروا وردة أجل بده يمسكها هيك برط هي حشرات قل لي أي عقل عمل هذا هل عند الحشرات هذه وعند كل حشره الآن عقل ومنظور هندسي ثلاثي الأبعاد بقدر يفهم وضعيتها زي مثلا إيش الها بس موها في الاولمبياد هذه بيعملوه ايه في في في الكينيا في السودان هذه الاشتماع الكوريه هاي عملوها غير اه وفي الصين وكذا بتشوفه انت من منظور ايش هليكوبتر هيك ووقفي لك 10000 بنت وولد اه عم يفرق الاخير ايش شكل معين شكل زلمه حامل رايه وكذا مزبوط الانسان بده يعمل هذا طبعا صح ولا لانه بتصور هذا بعمله مخطط وبعدين بيجيب 10000 واحد برقمهم بقول لك كل واحد وين يقف أنت بتكهف رقم قد بعملها بس بهندسة وبمخطط معقد جدا جدا ومصحيح وشغل وتوزيع ادوار الحشرات الصغيرة الحقيره هذه كيف كونت ورده فهمني بدي, بدي واحدة فاهمني مش هتفهم ولا واحد فاهم أنا بقول لك الجواب معروف زي ما قالوا أوحى ربك إلى النحل لا إله إلا هو أوحى ربك قل بأمر مني الأمر بسيرها زي ما الأمر هذا أنا بجيك بخليك تسمع أنت بسير تسمع بالأمر إله يا حبيبي يا بابا يا حبيبي يقول لك أصيب بالخرف دمين شبالي بده يهبل مش فهم حاجة خلص انقطع عنه شيء المدد الإلهي روح فست انت خلايا ومخلايا وتعطب تولي واصلات كلها العرف ليش كلها حجب الله يحاول إيه يحجبك عنه العارف لا يحجب بل دمين شبالها بل عشانك يا إخوان وإحباب يخذ الفائدة هذه العارف الكبير أنا أقول لك شغلة في شغلة الآن بسموها في علم جديد اسمه علم السر يمكن لم تسمعتوا فيها؟ The secret اسمه science علم السر شو علم السر هذا؟ أنا بقول جوهر وأنا أؤمن به ولازم يعني أنا ني من ما من محاكاة شكو حكيركو واستفيدوا منها وهذا العلم الحين عامل فرقة كبيرة في أمريكا وفي ناس نهملوا وأكدوا إن نجحنا فيه وحملنا البند يا ويش القصة ويش بصير؟ إيه عنده أساس قراني هذا وينجح والنبي أشار إليه والقرآن أشار إليه هذا العلم بقول تستطيع تصير أكبر عالم إذا بدك بدك تأخذ نبوء في العلم بتصير بدك مل تصير مل ملياردير أو مادي بتصير ملياردير بدك تتزوج فلانة بتجد غير تتزوجة بدك تع إيش القصة كيف يعني شو إله يعني إله؟ لا يعني نسبي دوسي لا لا لك لا يجب أن تؤمن بهذا تؤمن بهذا إيمانا لا زعزع فيه وتتوجه إليه ولا تتوجه إليه بالسلب انت نسبه هذه أنا نصيحة مهمة جدا شرحت جنان إياكوا تقول لحالك مش لازم أرصب في الامتحان هترصب وأنا ببشرك هترصب مش لازم اليوم أغضب عمرتي هتغضب و هتنضرب إن شاء الله الليلة مش لازم أعمل حتعمل اللي مش لازم تعمله هتقول لأشي ساوي لازم, لازم أنجع في الامتحان لازم أجيب الأول إذا ستقول مش لازم فلان يسبقني سيسبقك ما تاخذ فيه تفكر بك عن نالة الصغيفة هذه مالكيز تاخذ فيه انت. سيبك من الناس أنا حنجح وحجيب الأول طبعاً مش وانت قاعد تتدخن وتوك البذر لا توصف مش تعرف كل شيء معروف بس قول هيك ها تنجح تطلع تمشي على حائط عشرة صامتين ها حمشي من أول وآخر وبسرعة كمان هتيمشي مش لازم أجا هتجمع مباشرة بعد متى هتجمع مباشرة اصحى ياك تفكر سلبياً مش لازم يصير هيك هيصير اسمه قانون كوهيي كوهيي سلوس فرنسي مشهور هذا في علم النافس ومذكور بالرياضيات يا حبيبي محسوبة بس علم السر عاد قالك لا مين كوهيي هذا؟ هذا الكلام يرتقي إلى حوالي أربعة خمسة آلاف سنة موجود ومكتوب على حجر كان قانون رهيب جدا جدا تستطيع تغير به ما تشاء حدثكم مرة عن نفس العبد الفقير لما كنت شاب صغير في المدارس وكل اخواني في المدارس الان هم أساس الجماعات يعرفون هذا كنت طول السنة اقرا زي كتب فلسفة وتاريخ ودين وفن والبديات متى ولا أحضر ما وتلت أربع سنة غائب وال مدرسة بعد بتبرون حال خاصة زمان أغيب أحضر ولا واحد يكلمني فيهم ولا مدير عادي هيك، عدنان هذا حال خاص مو كل مدرسة عارفين طيب وأجي في آخر السنة وأجيب الأول لما بدي كيف خلاص طبعا كنت اقرا صح في الامتحان جركت أتابع أقرأ كله فيليه في خلاص أحفظه انتهينا هم في في ليلي طيب الله مرة للأسف كنت امرض شخص معي مرتين تخيل؟ كان الله أمرض أمرض ما بدوش يكمل هيك ها امرض أمرد ما أقرأ ولا حاجة فلو على امتحان صفر بجدارة يجب أن أرسب لأني لا أعرف شيئا في المادة مثلثات وتحليلي وجبر ولا أعرف حاجة ما قريتش طول السنة غايب تقريبا أو محلش ما أعرف حاجة والكتاب ما جربته ما فتحته لأني مرضت مرضت سقطت صريع الفراش ما في صريع المرض ما كنتش برضه أرسب بس كنت اتاخر عمرتبة الأول ما فيش أقعد هيك معنا خلاص بس ما خافش من الرسوب مرتبكش ولا عارف حاجة اقسم بالله يجيني الأسئلة والله العظيم ولا حاجة ولا حاجة ما درستش أقعد هيك وقول للأستاذ أستاذ بعرفوش احنا في غز الروح بلد آخر مختلف تماما تعال بدك تيجي وبدك تنقلي من بينك بدك تنقلي لازم تنقلي جيب لي الأسئلة وتعطيني إياه يلا وركز عليه اه <تصفيق> والله العظيم مرات عديده حصلت بفضل الله انا اه في الثانوي في التوجيه حس معي مرتين على الاقل هذه في السنوات الاخيره ما في اه وما كنت لا عارف سر ولا درس الشيء هذا علم كان اطلع في امريكا الحين مهبر الدنيا وانا بقول هذا صعبك بصم له جربته في حياتي ما زلت عجيب العلم هذا وقول أساس اساس الهي وهو فرع الكرم إلهي يا حبيبي هاي. كل اللي نمدوه هؤلاء قل له بس بدي يا ربي بعطيك انا قلت لكم فاخه مره قول له بدي اشك فيك يشكك الناس فيك وبتصير ملحد اعطيك حيعطيك شبهات على ذاته الشريفه وجوده تعجز الناس اكثرهم ها وحكون اضل لك انت طلبت هذا حنعطيك والقران قال هيك بدك هيك حنعطيك لا يا ربي بدي توحيدك بدي تنزيهك بدي ما انفصلش عنك انا دين وحكشف لك اكثر واكثر كمان ولا يهمك يا ربي بس انتبه لا اعطينا اقول لك قل له ايه بده امشي في النار وكب نفسك فيها مش هتحرقك بس بده امشي في النار واعمل هيك هتحرقك اصحى ما تلعبش مع الله ادعو الله وانتم موقنون بالاجابه حتقول لي ايوه هذا سر انو العارفين الكبار وشو خذولا جابوله واحد عشرين سنه مشلول عشرين سنه انا درست الطب وين كبارته درست الطب يستحيل طبيا تعود يستحيل ايش رايكم أشياء لها علاقه مستحيل الشعاع العلاقة الاربطه اللي جاي منكم مستحيل اشياء العلاقة بتليف العضلات مستحيل الشيء العلاقة بالعصاب.. مستحيل طبيا مستحيل مستحيل مستحيل تحكيها لاي عالم طبي يقول أنت مهبول بتهبل هذه خرافاتكم الشرقيين اقول هذا حصل ويحصل بفضل الله وما زال يحصل 20 سنه مشلوله يا اخي بتعرخيش. ما تتحركش ما في بسم الله يا بنتي قولي كذا كذا محمد رسول الله قوم يا بنتي تقوم البنت تمشي يا حبيبي يا بابا وقال لك فيش رب العالمين يا حبيبي لا إله إلا هو هو الموجود هو الحاكم هو العامل في كل شيء يا إخواني هو الحاكم يا إخواني بس بدو واحد إيمان كالصخر كالجبال لا يتزعزع وتمت وتمشي تمشي تدبر نفس النارها وهذا الكلام تقول لي أنا مولك هذا الكلام بعرف بقول بقول لكم يمكن واحد شيء يقدر يعمله يمكن واه واحد آه بعرف بعرف هذا الكلام كثير اختصاصي ولا ناس وهذا ليخبر على من بعض فكرة ويكون أحد أهبل يدبر نفسه يقول مين يموت يدخلون في السجن هذا للناس انا بقول لك ربنا هيئهم واعطاهم هيك قابليات روحيه هم مع قد هذا وبقدروا يعملوه صح وبنجح بعون الله تعالى بس قله كونوا من هذا القله جربوا جربوا فالمهم اقول له تعال وفي هو اول الامتحان والله العظيم اللي معاه برشامه اللي معاه كاسر لن ارحم اه حي فعلا فعلا يعمل لك حاله ولا بالله اقول هذا ح شكوك الآن عادي وأقعد هيك وركز عليه بدك تيجي الله العظيم ما في عشر 10 ربع ساعه ايش يا ابني غير كلام بقلبي بدك تيجي واعتمد على مين مش على نفسي على الله انه الله مش حيخيبني الله مش حيخلي عدني يرثوا باللي طول حياته في المساجد وعلم الدين والفلسفة لا انا بعمل لدينه مش حخليني مش حخيبني اه الشيخ حسن البنا رحمه الله بتعرفوه مؤسس اخوان المسلمين رحمه الله عليه ها والده كان صنع الساعات هو ما قبل والده وكان مسكين ايش اضطر وكان في دار العلوم أصحب كليه في مصر هذه هذه عبقره اللي خرجت هذه إيه محمد عبد الجماهذولا، فكان حرام إيه يضطر يشتغل مع والده، وروح يشتغل ويجيب عشان إيش يقدر يزهد والده ساعاتي، ويجي إيش نزلم دحان، ولا ولا درس ولا حاجة بس ما فيش وقت يدرس، إيش كان يشوف شوف، شوف رجل صالح رجل نفسيه مطهراً، كان يرى انه قاعد في مركب، وجانب رج أو رجولين لبسين أبيض، ومعاههم كتاب، يقول له شيخ حسن عندك امتحان بكرة النقد مثلا أي والله، يقول له افتح صفحة مئتين اقرأ الصفحة، اقرأها افتح 140 اقرأ الصفحة وهكذا يروح الشيخ حسن بناء قد صلى الله عليه وسلم تأتي نفس الصفحات وقد طبعت في المنام طبعاً في وياتي ويأتي على الكليّة في كل سنة تفضل يلا خلي فرودي يفسر, يفسر لي الأهبة الفرودي يفسر لي هذا مزبوط؟ يلا فسر لي فرودي تفضل. تفضل قل لي هو بحدث نفسه اي واحد كيف جاء بالأسئلة؟ كيف عرف؟ يلا خلي فائز فوق العدو الكوني الذكاء هذا. الله يا أهل الله رب العالمين لا إله إلا هو أمنتوا بالله شفت ها فهذا هو فخذوا علم السر هذا اسمه علم السر عين في أمريكا لو دخلت على اليوتيوب يوتيوب مش هتلاحق خمسين ألف محاضر وسر وسر والسر وكتب والسر والسر والسر والسر والسر والو... وشغل عجيب وحا... وناس كبار وبعض استاذ أستاذ علم النفس أستاذ الفلسفة أستاذ التاريخ أستاذ علم فلورجة يقول ما كبار انهبلوا قال له غير حياتنا قول أنا أريد هذا بإذن الله اريد هذا وأخبر عليه بقوة بيصير بهم الله تعالى الله قال لك أنا بعطي عارف ليه لأنه هو الكريم يا حبيبي هو أعطاك أكثر من كل ما تطلب آه هو أعطاك قوامك كذا وجودك صح أعطاك الحياة يا رجل فتطلب من فلوس فلوس أيه كلام فارغينش بعطيك إياه الحين صدقت إنه هذولا الصالحين لكن عندهم مشاكل فعلًا بيرجعوا فلوس تحت المخد وكذا إيه طبعًا وبتجيدوا فلوسهم بالهبل بس قلة بلاجو فأنصدم خذ والله العظيم مماريم كان قال في العلي ويعطيها طعام الصيف في شتاء وشو ابي طعام يعني أحسن من الفلوس توصل على قمه ماديه كائنات هذه نباتية انا اه العنب والخوخ والرمان وتاكل تشرب قاعد هو من عند الله إن الله يرزق يا ابو ومش نبيه ولي صالح يا بابا ها انا حددته عن نفسي عشان بس إيش نربط وتحسوا هذه وقائع مش اكاذيب بفضل الله عز وجل اه عن نفسي إذا صدق تقدر اللي بده يقول لك هذه مبالغة هو حر خليه يحرم اه لما كنت في غصدا كنت الحمد لله أصوم كثيراً وكذا، ويا ت عند إخواني دائماً تغدوا عنده تعيشوا عندي الحمد لله البيت مفتوح عشان العلم ويا كنت هكذا أحب العصير عشرة، حدثتكم به، أحط الكوباية هيك، أطلع هيك، ترجع مليان، والله العظيم، شيء عيش أقول أذكي، مرضك مش أكلي، ما عم تعتد الصدق، ألا أرجع أشرب، ترجع مليان، وهكذا، قضيت سنوات إلى الآن، ويشهد الله ما بعرف كيف كنت أعيش وأحسن حياة. تلفزيون وفيديو وكتب وأحسن بين من أين ما بعرف ما كان أحد يوصف علي ولا حد سير في حياتي مش بقدر أفهم كيف من وين طيب مش عارف أنا مش عارف كنت ماشي كوب الله خلاص ماشيت أمور لا إله إلا الله عشان هيك الكنز كلك الكنز المفقود بحكي عنه هذا الكنز هو الله يا جماعة كنز الكنوز لا إله إلا هو تعرفوا عليه تقربوا إليه يعشقوه ما تخليش فكرك أيزه عنه لحظة ونهار. ضلك في يوم نهار ذي منضلك فيه والله العظيم وانت رايح وانت جاي ودائماً جما قلنا هو عطاك هذا كله بلا مقابل لما تفكر في هذه بحث ذات أنت تتأثر كثير كثير كثير وإيش هالكرم هذا إيش العطاء هذا ولا مقابل لا منا ولا من غيرنا هو هيك لا إله إله محض الجود والعطاء والكرم سبحانه وتعالى فكر فيه باستمرار الحمد لله نعتقد أنه فكرة زي هذه وتصور زي هذا يغنين كثير عن تخبيص الهنادك وعن تخبيص الفلاسفة وعن هذه المداخل كثير فيها في وثنيات، وشركيات، وشغلات، غير صحيحة الحمد لله آه. وانا أعتقد فعلا بلا شك، مش لاني مسلم والله العظيم فعلا الله كما نعرفه نحن على ما تعرف إلينا به وعليه بفضل الله هو أحسن وأوضح وأنقى تصور لله عرفته الدنيا صح ولا؟ لا؟ والحمد لله عشان هيك ختمت الكلمات الإلهية بهذا الكتاب جبوا لي، لي جبول كتاب إلهي بعد القران ألف أربعمال سنة صح؟ وثلاثين كتاب إلهي زعم أنه إلهي واعترفت الدنيا به في؟ نفش في مصداقية تاريخية قال لك أنا آخر كلمات لأنه لا تحتاج بعد إلى أي شيء كونه ختام مش إنه ختام زمني يعني إنه خلاص إنه هو ليش هذا هي كونه ختام مع إنه هذا إيش ينوب عن كل شيء صح ويسد مسد كل شيء ويصلح بلل كل شيء ولا تحتاج معه إلى شيء قوه انتهى خلا وانت شوف لما نعتصم بيه، بنضل على السواء لما نسيبه ونقدم وندخل أشياء باسم الحديث باسم الحديث النبوية ربنا شاب أمرد تستغفر الله العظيم باسم الحديث ربنا بنزل في الربيع يمشي في الحقول تخيل؟ حديث وبعضهم صححها باسم الحديث الله يبقى على العرش ويسيب عن يمينه فراغ خمسة أصابع عشان يقعد محمد باسم الحديث لكن باسم القرآن وبمنطق القرآن ليس كمثله شيء كفواً أحد لم إيه؟ له كفواً أحد ليس له كفواً ليس له كفواً من أي تصور لأهل له نسأل الله تبارك وتعالى علم السر أعطتك ملخص علم السر هو هذا تتوجه لأي شيء تريده بيقين كامل أنك تريده وأنه سيحصل لك وإياك أن تتوجه بالسلب طبعاً هو علم كبير بس أنا أعطيك الخلاصة ما تتوجهش بالسلم ما تقولش بقى قول بديها بعدين طبعاً أنت تكونوا عملتوا أو كذا بعون الله وبعون الله يصير بصير. وأنا بقول لك إذن هذا بصير مع مسيحيين أمريكان وغيرهم مع المسلم لازم يصير هذا بلا مثنوية بكل تأكد بعون الله تعالى وهذا ما قلنا إيه معنى ها وأنتم مقرون بالإجابة ويدعوا الله وأنتم يعني الصحابي زمان اللي حاصروا الحسن مش عارف بضعة أشهر أه؟ وبعدين إيش واحد قال لهم قال لهم والله كنتم من الأعدو العدو كنتم وأصحاب محمد فيكم خير لكن يبدو إيه أنه طال عليكم الأمد وقصد قلوبكم ولا خير فيكم غضب الصحابي هذا وعارف حالا هو إيه من رجال الله إلا الله ما بيخيبه قال له خسئت قال له أولا أمت يا عدو الله والله إن منا ملأ وشار على حصدكم هذا بيده وعمره أن يتدكتك لتدكتك وشار وإذا بالحصد انجنوا الناس طبع. محمد بن واسع يحاصر بلد غالب من بلاد الفارسية هذه ستة أشهر في الثلج والبهاد الكذا ما في الشيء لا تفتح عليهم والقائد إيه؟ الباهلي محمد بن, مسلم بن قطيبة محمد بن قطيبة الباهلي كان عارف قال هذا أخي لا. لو أنه هذا يدعو لنا جال. شوف القوات بيز اليوم كرش نتاع لي كرشوا رئيس القوات المسلحة وسهرات حمرك وكوكوس تفض عليهم يجيبون العار قسم بالله شوف القوائل كيف كانوا قوام لماذا كانوا؟ صوام أهل القرآني يا أهل عبادة واهل التقوى وكان عارف يقول هذا الشيخ هذا لو يرفع سبابته قال والله لسبابته قال يرفع دعو الله خير عندي من عشرة آلاف شاب طرير وسيف شهير كان هو هذا فيقول ما يقدرش تمنعه الهيب يطلب يطلبنه الدعاء تخيل؟ لأنه عارفه إنسان رباني لما الله يأذر له و حيدعوه تخيل؟ وبعدين في قال لك بعد بضعة أيام وإذا واحد قال له قال له أيها القايو قاد إن ابن واسع رفع سبابته ويدعو قال جاء النصر الله أكبر قال لهم فتح عليهم في ذلك اليوم الله أكبر يا أخي الله أكبر كل أساطير والله العظيم ما هي بأساطير والله العظيم حقائق قاصم بالله أن هالحقائق الآن اللي صار في غزّة عندنا أنا حكيت عنه أيام حروب غزّة صح واتصلت بأهل وبالناس وبعض من الناس اللي بعرف مجهدين أكّد هذا على أعجب ما سمعنا أيبه بفضل الله عز وجل الله العظيم ملائكة بتحارب معهم رصاص أحمر فجر الدبابات يا جماعة أم المشاهدين قال لك قال لك إحنا ما شفنا إلا عليكم السلام إلا نيبل غطيطة آه؟ أجت عمّت عينا بالكامل وما عاد إيه يصل إلينا ضرب إيه من الطائرات أو الصواريخ ولا حاجة وبحتين قال أحشب شيء لحظنا من خلفنا وما في خلفنا إيه العدو وأمامنا عدوه الآن الرصاص عجيب أحمر اللون نراه بسرعة رهيبة فاذا ضرب دبابا منها انفجرت كانها صاروخ هذا عندنا في المغراوي قبر النصيرات تخيل وهو اليهود منى اليهود بشر هزيمة ما في الجدرين ففسروها جن جنوا وريتلي لي قالت لي يا ابني يا ابني من يوم الحرب ما في اصعب من تلك الليله قالت لي والله العظيم من المغرب الى الفجر لم يقف الضرب ضرب الطيارات والصواريخ اليهود مسحوا الارض مزح وهذه دمره بالكامل. وهاذيش قال لك؟ على أصابع اليدين السنتين. ورفضوا المدد. قالوا ما بدناش مدد. لما شوفوا مدد إلهي. هذا اليوم يا حبيبي. في شهر اثناعش يا رب. 2009. 2008. إيش هذا؟ أو شهر واحد ربما كانت هذا هو أخر الامة التعود إلى الله يا جماعة. والله العظيم. لأنه هذا هو العارف بالله والناس. الم... وإن شاء الله رجعنا كلنا عارفين بالله. اللي بعرف الله المظبوط وصح. هذه الحكاية هي. هذه كل هيك أسباب. معمورين نأخذ بيهانا. بأخذوا بيها إخواننا وغيرهم. والرسول أخذ بيها. ولكن احنا عارفينها أسباب وحجئة لن تحجبنا عن الله لن ترهبنا هذه الأسباب سنأخذ بها إن شاء الله على أسسها وحنجعل الثقة والمتوكري المطلقة مش عليها على الله ربها وربنا له ويأت النصر والله يأت النصر أخصم بالله في كل شيء بإذن الله تعالى ولكن المسلمون تصروا دائماً لم ينتصروا لا بكثرة ولا بشطارة بمدد إلهي دائماً يا أخواني بمدد إلهي لن نعيشها ونشوفها على خَل برجع لنا حتى صفاء الإيمان ورونق اليقين صح ولا لا لمسه لمسه انتعش من غير هالاشياء نبقى ايش ما بعرف انتم شايفين نشتغل بتفهات وترهات ومخاصمين مت... وموت متدابرين متقاطعين ولهي داهين سهين ما لناش هكذا يتعرف الله اي الى عباده تعرف بأشياء أنت تشوفها بعينيك تلمسها بيديك شو تقول لي تلمسها اه أنت انت الصالح والعارف الله يجعلنا منهم جميعا إن شاء الله وإياكم هذا على فكرة في الأخير أنا, أنا شايف هذا الشيء وقلت قبل هيك ما لا الإبراهيم؟ ولا فلسفات؟ ولا دراسات؟ ليه؟ ليه؟ يستدل على ماذا يا حبيبي؟ يستدل على ما يتعرف عليه في كل لحظة؟ ويشوفه بلمس ولمس اليد شو يريد؟ يعني كرم الله بالبس عطاء الله نصرة الله نطف الله بلمس ما ديه؟ إذا دعا لبي مين اللباء؟ مين اللباء؟ روح كونية غير واعية؟ لا إله واعن سميع بصير لا إله إلا هو يسمع ما تقول ويرى إيه حالك بتدعي يلبك ويدعوه يلبك في لحظة كيف طيب ما هو يطلبه ويطلب أشياء ويوطى ويطلب أشياء يتعتبر معاجز مش معقول يعني هي ما بتصيرش في الحالة العادية يستحيل تصير طب كيف بتصير هذه كيف بتصير وما زالت بتصير أحد تتوقع عن الصالحة اللي السيدة أنا بعرفها السيدة أه أخت فاضلها عابدة ومن بيت عبادة لكن هي عند اعتقاد إيه في هذا الرجل الصالح يعني عرفها من أهل الله وكذا تطلب دائما إيش استشارته تستشيره راحت على المستشفى قالوا لا عينك هذا الخرباني الآن لازم عملية وحجزوها للعملية فقالت لأخوه جمال تصل بسيدي فلان لازم أشوف رأيه قال له بتجيب أختك مباشرة اللي عمليوا الكلام فارغ طلحها فهربوها تهريبا لأنه عينها خلاص قال الثانية حتتأثر بها خرباني خ جاء عند هذا الشيخ المبارك إن شاء الله مدفوع عمره ينفع فيه ما فيه آه. قرأ على ماء هيك وقال له خذن هذا الماء اشربي ومسح على عينك بإذن الله كانوا يحطينها الشاشة على الطباخ قبل العملية لفينا ال ال الفوضى الطويلة آه. تقسم بالله العظيم وهي حي ترزق وهو حي يرزق أخوه متنميري جمال شيخ جمال من تنميري وصل صلى عليه بفضل الله في غزة تقسم بالله أول ما مسحت إي على عينها رأت كل شيء أوضح ما يكون عبر إيه الشاشة هذه عبر الليفافة وبعدين طبعا نزعتها كل شيء طبيعي بتشوف ممتاز ولا علم ولا شيء بتشوف إحكان كانت ما بتشوف فيها خلاص عينها راحت ها بيضد ها بعد ذلك أيضا هي تشهد الله بتقول أعجب ما رأيته ثاني يوم تقريبا هاي بعرفها أبو عمر قصة كلها آه ثاني يوم قالتوا أنا واقف فيك في العمارة في عمارة الجيران عمارة مقابلة مع اللي قيل إيه ملابسهم الغسيل ها الفشة رأت إيش؟ احد الاشياء المنشوره ورات تجكه الماكينه ها شوف هذا الخيط طالع انا الحين يدوب شايفه كان عندي خسر نظر ها شافت بقدر عدن غرزه غرزه كانه مكبر عند ستيف أوستن. تعرف زمان هذا كان مسلسل ستيف اورستن ابو عين اليو آه. كانه عينه صار ستيف اورستن تقسم بالله تخيل وانتهى بالعمليه كيف تم هذا يا اخي ايش اللي صار طيب شو قرع المي هذا ايش كذا اسم الله يا حبيبي اسم الله لو ذكر على ماء لجمد صح مشيك بقوله أبان عجدرنا كان بيفهمش بقوله أنا بسمع سلوبلان عجمان والله ما. ما مش بجربي لنا لأننا نجربه نستحقش تعرف قصة الطفل <تصفيق> اللي كان دائماً إيش جاءت لشيخه من طريق طويل قصه حقيقي هذه خاصة تكون الخاليا للمسلم يعني في يوم الشيخ كلام من الشيخ خال نسكين الشيخ كلام زحلاتنا قال يا أبنائي والكرامات والإنسان الصالح وكذا وكذا ويعني في ناس من اهل الله من كثر ما هم صالحين كذا باسم الله اللي بيمشي على الماء طب قالوا كيف يا سيدي قالوا هو بسم الله بيمشي على الماء الماء يجب تحت رجليه لانه انسان صالح ونظيف وعنده ثقه بالله الطفل مره ماشي بخير الطفل طفل بريء عارف حاله يحب الله والرسول انسان نظيف خلص درس وراح على النهر بدل ما ايش خدم قاطع طبعا هذا ملف كبير جدا بسم الله وظلوا ماشيين عادي صح ولا ما هو هو يعني ميقين يعني كانوا داخل الله ما مشي ناس الله اكبر الناس هذول الطفل عادي شايف عادي طبعا منو سميت بسم الله <تصفيق> وبعدين بعدين ثاني يوم الطفل اجى بسم الله له هو كان عند الشيخ قبل يمكن ساعه الا ربع نص ساعه فاليوم جيت بالدرده والله أنا طلعت في نفس الوقت يا سيدي بس جيت انقطع عن على النهر قال له يعني كيف قال له مشيت يعني على النهر مشي قال له مين ركبك قال له لا مشيت على رجلي قال له يا ابني الشيخ انصت <تصفيق> هو حكى القصه كيف مشيت يعني قالوا مش انت قلت انبارح يا سيدي كله اكو يا سيدي ايه وقلت انا قالوا انا عملت هيك روحت هيك هيك قالوا ورجي يا ابني جامس شيخ خلاص ان اندخل قلتوا بسم الله ايه ماشي عادي الشيخ كان والله الحكاية طلعت جد ما هذه مشكلتنا آه. هاي تعون كلام يا جماعة بقول لكم هاي المشكلت هذولا عشان ايك كلام هم اللي بيحكوا في الناس لانه بيحكي كلام وهو مكذب به آه. بصدق بيك حكايات يعني يمكن وما يمكنش لو مصدق بها حقيقة بيعملوا وبصير بعوني الله قال لك علم السر هذا السر اليقين فالشيخ قال والله طلعت جد حكاية رفع الجب هيك تبعته لماذا بترفع يا هبل كذاب لأنه رفع لأنه بتتبلّل معناه حال تبلّل يا بابا علم السر حال كذاب ما عندهش يقين بسم الله بصرح حضر لا إله إلا الله بسم الله قال له يا ابني قال له يا شيخي الولد أن نصدب لماذا يا شيد قال له انت سيدي انت علمتي قال له يا ابن اسكت تحسنك طلعت انا والله ما عارف حاجه اه في قصه بحكوها السوريين وسمعتها من العراقيين كمان وين ما تروح تسمعها يمكن من اثرك حتى عندهم وله لها اصل قراتها في احد الكتب زمان شرح القسطولاني اه وقد يكون لها اصل فعلا قرات لك امام جيل هذا شرح البخاري سيدي قال لك كانت بسيطة مسلم بسيطة اه اه بتصلي صلاه غريبه عجيبة. ما مش بتعرف تصلي اه ايه بسم الله بسم الله يا رب لك الحمد انت عظيم انت كبير السلام عليكم وعلى فينا فيها في نافية في أخلي بحكي عن جدة وقال لي هيك بصل يوم بسم الله الله أكبر الله أعظم الحمد لله وبعدين لما أجو أصحاب الفي ضربهم بالعصي وبرشاد وخلهم زي الكسكة الله أكبر بالليبي هاللي بتحكي بترجم بالليبي وتحكي قال الإنسان طيب وفضيلة لا حد في حد هالماء ولا بتعرف حاجة هالمهم وهذا هيك ت قال لي واحد منهم شيخ يا أختي إيش صلاة هذي الصلاة ضوطة له هذه الصلاة ما أنزل الله بها من سلطان هذه الصلاة تفقد شروطها وإركانها وإنها يتبعين قلت له يا ابن بارك الله فيك يا أخي علمني. قال له إذا أردت أن تصلي فأحسن ودعوه وتعوى ولا ألهاب الكرام بشغل ومش هابله وعلم لكن هم هذا <ده> المهم <تصفيق> هي طريقة يعني مش مهمين ارحم المرء يا زخي شوية هلكا وكذا وكذا والتحيات والطيبات والزاكيات طيب كثير عليها مزجين امي حاول تتحفظ كذا بعدين راحوا ركبوا إيش السفينة تبعتهم هيك وراحوا جامسية نسيت إيش لازم أقول في الأول لحقتهم وعلى المية يا أخي يا أخي يا أخي تمشي على المية عادي كان تمشي مسكين عادي تفكر كل بمشي على المية المسلمين على المية حطوا طلعوا هيك اندهروا إيه هي على المية هذه ايش في إيش في خوفه خوفه جنيه كذا قلت له تعلمت كيف أقول له ما أخو نسيت قال أرجع صلي كبا كنت تصلين قلها رح مش معتاش يا لينتي هروح نصلي زي ما بنتي طبعاً من حيث المبدأ لازم تصلي صلاة الشرعيه بلا شك طبعاً آه؟ بس نحن هواش شوي شوي يستبي يستبي يعني آه شو تكلم شو ت لكن هو هذا نزاهة قال لا لا روح نصلي زي ما بنتي مع الناس مشكلة مع كرو لأنه شوف كرام عجيبة بصير هذول البسطاء الناس البسطاء الله بعطيهم من من, من نظام الخروج يا إخواني وعنده ثقة بالله وعنده ثقة بالله إنه إيش من يعني إيش يطلب الله بعطيه أنت بعون الله تعالى بس بتعرف إيش حا على نفسه وعلى كواه؟ إيش اللي بيفقدك هذه الثقة؟ ليش ما عندك أي ثقة هذي؟ يا محمد؟ أحسنت ذنوبك ذنوبك حل المشكلة. معي هنا في أنا حكيت لكم مرة هذيك عن فلسفة جديدة نفهمتها أول مرة في حياتي للعقاب الإلهي. أنا ما بشوفش إنه الله بعاقب زحمة تخيل إنك اتعملت وأنا بدي أضرب كواه إذا أحمد عاقب على الله لا الله رحم من هيك قصة العقاب معظمهم مش كله معظمهم على الإطلاق هو اثر الذنب نفسه يعني عارف كيف يعني انت لما تسوي ذنب دمت تماما مثل ما بتكل ستوك اللي او طعام فاسد معفن ايش بيصير لك اما غث ومشاكل وغسيل معده على المستشفى وربطه يخليك تسعر مش هنقول انت اكلت الطعام المعفن والله عاقبك عليه انه لا الطعام المعفن بسوي هيك لما بتتغذى غذاءنا خصناخ صدّس الدسم فيتامينات وفيتامينات وفي ستة أشهر تصاب بفقر الدم وبالاسقربوط آه وبخمسين ألف مرض تشقق الجلد والاستسقاء مشكلتك طعامك كله غلط صح ولا هذا شيء طبيعي هذا نتائج إيه طبيعية العمل تبعه نفسه عنده نتائج طبيعية صح ولا بمعنى أنت لما تعمل وترأي بعملك إنه يشوفوني يا ناس هذا الرياض بحد ذاته يضعف قدرة الروح على ماذا على أن تبرق يضعف سهم الروح على ان يوتر جيدا زي ما قلت لكم انت عشان تضرب وتصيب بعون الله لازم تحسن توتير ايش القوس تبعتك صح تمسك السهم وعلى و... الاخير لا يبقى في قوس الصبر يقول لك اي منزع ما في ما فيش مكان تشد للأخير تترك السهم يصيب الهدف لكن لو عملته يسقط عند رجلك هذا الرياء ما عندكش فرصه مش حام مش قادر تعمد تربك سنة وتساكن عبدت ركعتين والله الحمد لله في بعض الناس بصلوا بسير بحياة يا أخي إنت صليت الله يديك إنت برا عملنا دروس اليوم إنت برا حس بدات تقوم الليل أو الأسبوع والله الحمد لله يوم ما صرت أقوم الليل تحولت حياة لجني يا أخي يا أخي شحال حاي بطل يقوم الليل سنة خلا راحت عليه تخيل ما موترش السهم مشدوج مليح سيبه كل شيء بدو وقته فهمت عليا؟ البذره احطها في الارض اه غير حتطلع ثروه كبيره ومن احسن ما يكون كل يوم ببحك عليها حتموت كتلتها يهبل ليش ما طلعت ليش ما بدها تاخذ وقتها سيبها صح ايه عجبو بده يعمل حاله مدرس مثلا بده يدرس في الفضائيات راح قرئ كتاب يا فهم ايه واحد من 1000 و990 ما فهمش طلع حمار. وكما اخرج الامام البرقاني المهم يعني هو هم يتعرفون اهو ويبدا يهدد ولكن انت شو باش متعلم لسه اقعد اهدى قص جنحي اقعد ثلاثين سنه اتعلم تريد تيجي تقعد لحالك تتعلم بعدين اطلع اعلم مش الان مش بعد تارك تبين جاي تعمل لي فيها يا شيخ والله الحظيم يا اخي بسمع له حلقه بيج بس انا عندي اعتراض اعتراض انت انت كل قد وقول عندي سؤال يا زيد يا مولى مش عارف حاجه انت يا حبيبي انت حضرت حلقه انت حضرت حلقه وتفرج عشر صفحات ممكن بتحدث هذا أجاري مئة ألف صفحة من وضوعة جدها ما فيش هذا هذا طبيعة الذنب نفسه فالإنسان اللي بتساوي ذنوب أنا بقول لك الذنب هذا يفقدك اليقين بالله مش إنه الله موجود بلبّه لا إنه مش حيلبّ مثلي وصح أنت حتقول مش حيلبّ مثلي بس لو أنت داعيت وحتى أنت مذنب وعندك اليقين وهذا صعب جدا ليه؟ لأنه مدام سوي الذنب يضعف يقينك في نفسك حضرتك تقول لا بس هو اكيد مش حل مثلي انا انا قلت ادب انا امبارح عمل هيك وهيك صعب ايه راح اهتز اليقين راح مش حيعطيك يوجد عشانك التقوى والاستقامه تعطيك اليقين احد الصالحين الكبار كان صوفي هندي عناية خان الله يرحمه كان في امريكا مذهل هذا أجيها واحد لما كل ما يجي واحد يقول له سيدي بدي اصير مريد عندك توصلني الى الله يقولوا له هل تؤمن طبعا يقولوا له لا لا لا ليس بالله الله شيء ثاني بنفسي هل تؤمن بنفسك؟ إذا قال له اقول تعال انت من رميلي، اللي قال له اقول روح لا طريق بالطريق. مين الذي يؤمن بنفسه؟ الصافي، النظيف، الشريف، العفيف، اللي هدفه الله. انتبه، اذا رحت انت هدفك تقعد مكان عدنان، عاجبك قعدت عدنان وتنكيته وتدريسه وعاجبك الدور هذا حلو كثير نعمل زيه، اما حنا تفلسف وتفكر كذا. وهذا مش لعبة هذا. هذا دين وتكليف إذا أحسنت عند جزاية إذا سقطت قطعة رأس عند ربي إن شاء صعبة هذه آه تكلف أشياء لا أنت لا تبحث عن حقيقة ولا عن أي رأي دين أنت بدك مظهر قدام الناس بدك تصير بروفيسور إستاذ كلام فارغ مش حيفه آه مش حيفه أنت قاعد بتفعل يعني صبياني هذا هذا مسلك صبياني شو مش بالشكل المسائل آه فهذا طبيعة السلوك طبيعة ذنب زي ما جاء اليوم الهنادي كل عمل بتعمله فضاه الباطن هو كأنه هي ضربة زميل إيش على صفحة نفسك. على صخرة ذاتك سيأثر سيقول لك أثره صح ولا لا؟ إنه يقول إذا أذنب العبده نكت في قلبه نكتة سوداء طبعاً ما شو القلب هذا؟ المرآة تبعتنا مرآة النفس والروح والقلب بعون الله تعالى منظر الله اسمه شو المنظر؟ اسم مكان يعني يعني المكان الذي ينظر الله فيه أنا أمنظر لشكلك ولحيتك الأسهل الذين تفهمون أنني أنا أمنظر لللحية بس وحجم اللحية والله لا أقسم بالله سيد القضب كان عنده ك الإمام أبو زهر كان عنده لحية شيخ مصر علام الكبير الأشد في الحق ما عنده يا أخي وألف لحية منافقين ببيع نفسه للحاكم اللي سيد خطب لا ذبح نفسه عالديها اللي أبو زهرة اتحدى الحاكم هذا ببيع نفسه له كلام فارغ أنا بندل على سنة سنة يا رجل بسم عليا أنا بحكي جوهر هل ممكن تدور العالم مثل اليوم للمسيحيين اليهود والهندوس والبوذيين آه سأشرح لكم دين محمد وجاءنا باللحيه يقول لك لحيتك يا حبيبي طمعنا إحنا هذا تدينكم لا لا لا اقول لك من هذا واحد حولك. سيبني من هذا لا خليك ما تقول لي جاني بالنكاب واللحيه بدي دينك دينك اللي انا ما عنديش منه ايش هو هو هذا فالبشري تنتظر منا نعطيها اشياء هي تحتاجها تشتاق إليها وفي دايش توصل إليها بعقلها واجتهادها وبأديانها المحرفه صح عمرك ما تفكر انك تعطيهم لحيه ونقاب وحاجات مش هذا يا حبيبي اعطيهم جوهر الدين اللي مش عندهم تصور الحقيقي لله تبارك وتعالى عقيده الحق في الله الاخير الاخير فالمهم فالبدوله ايش فاذا ايش أذنب نكتة فيه نكتة سوداء الامر اطل القلب هذه بانعكس عليها النور ايش الالهي المعرف الالهي في المراه القلب هذه كل ما يصير هي اسود ايش بيصير الانعكاس ينقص ينقص ينقص ينقص, ينقص. طبعا تاب ونزع العبد تاب ونزع واستغفر كذا بعون الله ملحيات برجع القلب على صفائه وإذا ظل متواصل زي بعض الناس بعدين يقول كل احب بصلي يا اخي انا بزنيش اي بس قاعد 24 ساعه غثاب واتنم صح ومحمد وسعيد وسعدك وسعدان وقردان ايش تعرف في الناس إيه؟ انت بطال انا بقولك والله العظيم اول ما تجد نفسك مشغولا بالناس وعندك دافع تتكلم عن الناس اقسم بالله شغلناك بطال ومبتوت الصله بالله والله والله لان من عرف الله اغناه الله عن كل شيء يا جماعه اللي يعرف الله يفكر ما عاد يفكر في الناس وما عاد يذكر الناس إلا بخير وما عاد إلا إيش يفعل خير للناس وبين الناس ويوفق بين الناس بإذن الله تعالى والثاني شيء طار رجيم حسود، حقود، غيور، غشاش يقطع الصلاة شيطان رجيم والعياذ بالله منه انتبه وبتحدث عن الله لسه كلام فرد فانتبه تابع ونزع قال لك محيت وإلا أنه كتفي حتى يعلوه والعياذ بالله إيش؟ ها استوى يستتم أسود القلب بس كله أسود فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم كسبهم يعني ما كانوا يكسبون كسبهم هو بتصير قلبة أسود ما عاد يفهم تسمع كلام زي هذا ولا بتأثر فيه ولا ولا بندقيا ها ولا أنا أقول لك أنا حتى من أيام أي ما كنت شاب صغير لو أنا أسمع خطب زي مبارح وعن موضوع الختم بيلخطب أنا سألحق الشيخ هذا لو في السند والله العظيم سأركب طيارات وأترك أهلي وناسي والشاب تقول تعال تعالي ما فهمني إيش أنت بتفهم إيش القصص هذه إيش بدي أفهم حنجن إيه بحضر ألف واحد كم واحد الوجوهة الطيبة هذه الثانية ما محتاجين بدون وطوّل الشيخ عدنا علينا يا أخي بارك الله في طول علينا وهذا العظيم جزاءك إنك إيه طول علينا خمس واربعين خمسين دقيقة يا أحيك طول علينا وارونا أشغال, أشغال؟ وراك غيب ونميمة وكلام أولهم الشيخ <تصفيق> غيب ونميمة أشغال ليش يا بطّال يا كزّابة بتقولي مع التلفزيون في الشوارع وفي المقاهي بتكلم عن مين قاعد أنت؟ لكن الناس محرومين قلوب كل... كلها أسود أسود ران، وزخة ما, بت... ما بتفهم هو هذا المصيبة فهذا موضوع الذنب ما عنّاش يقين لأنه ما عنّاش صفاء صفي صف نفسك عشانك في الأول أنا بقول لك عاد العارف والسالك السالك بدو سير عارف ما بكون هدفه يدعو ويستجاب اليه لا والله ايش هدفه صف نفسه مسكين ما بكم. لا بده فلوس لا بده زوجة حسناء لا بده ولد لا بده امتحانات لا بده شهادات الانسان اللي يكون الله ايقذه يريد فقط يرجع الى الله ويتخفف من ذنوبه ومن اوزاره ومن وسخاته ويسعد بفرحة بالله بجناب الله بسعد الله بعطيه فيه بعون الله بعد فتره وبنظفه وبيرتفع اوتوماتيكلي لحاله من غير ما يشعر من غير ما يطلب الى مقام ايش يعني اذا دعاني لبيته صح ولا لا انا اقول لك الحقيقه اللي ذكرناها اليوم عارف ايش هي ان الله هو سمعنا الذي نسمع به احنا اليوم بالبرهان نسمع بماذا نحن بالله. بالله نبطش بماذا بالله ندرك نفهم نتكلم كله بالله وما بكم من نعمه فمن الله من الله وبالله انتبه يسموه في الفلسفه ما منه الوجود وما به الوجود الله اكبر الشغلتين الله ما منه الوجود الله ما به الوجود الله يا ربي شيء عجيب هذا طيب واحد يقولي بس هذا حديث حديث أبو رياض البخاري هذا وفي أحمد آه من فضل البخاري هذه كرامة الولي أنا بقول لك أول هذه الكرامة أول هذه كرامة أن تفهم ما ذكرناه اليوم مش تسمع اليوم سمعته هل فهمته هل بدأ تصير عندك عقيدة حقيقية توجه حياتك هل بدأ تمشي آ وتسكن وتأكل وتشرب وتأتي وتضر أه وتأخذ وتعطي وأنت موخ أنك تسمع بالله وتبصر بالله وتتحرك بالله وتفعل بالله وتترك بالله إذا صار عندك هذا الأخير بعون الله تعالى أنت بديت في طريق الكرامة الإلهية بعدين هذه الحقيقة انت موقن بها بعون الله تعالى سوف تتجسد عمليا سوف تشعر في الأخير بقوة إلهية في سمعك فهم كتصير تسمع ما لا يسمع طبعا في صحابك يسمع الملائكة صح؟ تسلم عليهم ملائكة وعرفيها بصير ترى ما لا إيه؟ يرى الناظرون بصير ترى بعون الله تعالى ترى أشياء لا ترى بصير تفهم ما لا يفهم بصير تدرك أشياء انا بقول لك اللي ما جربش العلم الالهي وكيف العلم ياتي من الله مش من الكتب مش حيفهمها والله العظيم لما يجرب شيء غريب شيء غريب علم الكتاب مئات الصفحات اقرا وترجم وحط وعلق وعطب وحاول وتت قصة قصه طويله وفهمت ما فهمتش الله اعلم صح غلط بيعتمد على الكاتب وعلى فكرته العلم اللي هي بتعرف كيف زي ما قلنا اليوم نقطه لحظه لحظه يا اخي شيء لا يصدق لحظه والله العظيم اقل من لحظه شيء يلتمع في ذهنك هيك قرنته تبدا تصير مهبول تترو تو اكتب اكتب اكتب اكتب خوف خف ضيع لا اله الا الله كيف اشهد ما هذا وعلى فكره له جمال وعليه رونق عجيب وله جلاله لما تسمعوه تخشى قلوبهم تبخى عقولهم بحسن هذا الشيء مش طبيعي هذا مش علم عادي مش تحيل عادي لانه عارفين ليش مصدره الهي مش من تفكيرك ولا فكرت فيه على فكره ياتيك في موضوعات لا بتفكر فيها ولا فتحها ولا شاغل نفسك فيها بالمره زي ما هو بده لا اله يعني هذا معناها في منه والله هي العظيم في منه ايش رايكم عاد تقولوا لا لا ما في شيء قال في الكتب والعلم تم مش ع... يا في علم يا أخي. اسكت يا في علم إله. في علم الهي الله بيعطي لبعض الناس زي اليوم وهذا العلم هو جوهر العلم مش علم الكتب اللي احنا قادرين نفهم منه الا هي طقوس وشكليات في علوم كثيره بس هذاك الجوهر باذن الله تعالى بيدلك عن حقيقة أي عيداً على الحقيقه اللهم اعطنا ولا تحرمنا نعم وهذا الأدب لا لا بالعكس أنا أقول لك هذا الأدب مع الله يجب أن تقول هذا إياك أنا أقول لك انتبه مش يا الله أعطيه كذا أريد المال لا لا لا لا أقول له أعطيه المال كذا إن كنت تعلم أنه خير لي فأنا أريده إن كنت تعلم فتركت إيه يعني إيه الخيار في الأخير لصاحب الخياره لأنه قد يكون هذا دمر عليك لكن أنت متأكد إن كان خيرا سوف يفعله لك وحيفعله لك إياه لكن مثلاً أنت إيه في عدو حق بك عدو الآن حاتقولوا إيان من ممكن هذا خير لي، أم من عدوي، خذ بأبصارهم، هيأخذ بأبصاري معك، مش هيشوفوا، هاتين مشيبين وهيك، أو الله حيرقق قلوبهم عليك، عدوك كذا حيجي في آخر لحظة ما يذبحك حيبوس لك راسك وذيك وأهل وسأنا متأسفين روعنا كذا كذا وتروح تروى، في لحظة، شق بينقلب عليك في لحظة، لأنه قلوب العباد بين أصفعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء والله العظيم، عدوك بدود بحك. لحظه ينقلب قلبه ما عاد ما يفطر تخيل يقين يقين هذا الصاير لحدس شو انه اليوم هذا اللي عمل للسيدي هذه الماء وكذا هذا خدو مرة اليهود حقق معاي هو ذكي يا الله معطيه ذكاء فطري اللي هو بيتفلسع بدور علم النفس هذا اليهود محقق كذا هذا قال له انا بعرف كيف تسأل. يعني هذا قال له انت بتسال كان عشان كذا انجن هذول يفهم كل شيء وعارف انه ليش يعني عنده ذكاء اه قام بده يضربه قال له اياك قال له ايدك العشري قال له ايدك قال له والله قال له ها يدك هذه نزلت علي لن تعود سوف تتخشب تبقى مشطوله وحتي تبوس ايدي قال وتبكي لن وعيدها لك سوف تبقى يدك مشطوله قال له انت متاكد قال له انا متاكد وجربوا اعمل قال له اليهود شوف عنده يا اخي يا أخي اكثر من بعض المسلمين حسبي الله عنه وكيل خافوا بخاف من الله يا زلمه كانه عنده الله ما عنده عنده مال عرف له في ناس طالحين ومن غير اليهود هذا مسلم هذا ها هل سمعت بهذا الرجل بنفس يعني؟ قال لي يا رجل رجل قال له طيب مش بيدي نحضر بك حب له قال له حط فيك الكهرب قال له كهرب كلام فارغ مش هينفع قال له كيف قال له جرب قال له ما بي الكهرب فيه ما بي مش الله قالوا ليش أنت ليش عندك الثقة هذه شوف رجل سبحان الله وقال سبحان الله حدثني رجل الله يعني قال يعني هو متعصب ومذنف الزهود هذا محقق وأنا في نوع من الطمأنينة والبرود عجيب غريب من الله الله الخالد السكينة والثبات قال له أنا متأكد لأنه أنا إنسان نظيف وبريء إذا تلصقلوتهم أنا ما فيش منه وأنا إنسان قال له مع الله والمع الله ما بي... ما بضير أي شيء أي درك نضيع له قالوا دركم ضيموا الشاعر بقول اه وانت, وأنت رجائي وعظم لا لا وانت ذخيرتي وعظم ايه في الدنيا وانت ايه رجائي هار على راع الحما وهو في الحما اذا إيه ضاع في البيدع قالوا بعيري فقال له انا مع الله والله هذا خيبني قال له يعني حطيه في الكهرباء قال له ما يمشي الكهرباء فاليهودي خاف كذا قال له روح اتوكل على الله روح, روح <تصفيق> صرفوه ولا يمسوا تخيل شوفوا جاي لا فاست انضري بالخفوق متفجوا بتبهدلوا ان شاء الله باجره كله لكن لما تكون مع الله الله ما بضيعك لما تكون مع الله حقيقي انتبه عدول طب يعني ايه ما في ربك يا اخي ما هيك ما عنده عنده مدد لاولياءه مدد اعطاه له هو فالله يعطينا إن شاء الله فإذا بدنا اليقين وبدنا ربنا لبينا يا جماعة نبتعد عن المعاصي ومش معاصي بس الظاهر معاصي الظاهر وأهم منها معاصي الباطن الحسد والحقد والغش والعياغ بالله أه؟ وكل المعاني السيئة التي لا يرضها الله والتي تمنع تمنع نظر الله أيها الإخوة أن يشعشع في قلوبنا حأش لله أيها الإخوة أن ينظر في قلب وسخ ننتبه ما فلننظرش الله حاشا الله وغني عن هذا عشان قلبك هذا الله ينظر في نظرات ويحطك في الخشوع والتقوى والعلم والمعرفة اللذنية لازم يكون قلبا قلباً دريا كوكبا دريا نظيف نظيف نظيف نظيف بإذن الله تعالى وما فيش في شك وما فيش في شبهة وما فيش في شهوة صح أمراض الخروف في هوات وإيه؟ وشبهات لا شهوات لا شبهات قلب إلى أي في الحديث القدسي عبدي طهرت منظر العباد سنين فهلّا طهرت منظر يساعة إيش منظر العباد أحسن الجسم ما ينظر إليه العباد منه هو إجسامنا وشوف دائما كربط وكذا حرصين جدا وحلقوا آخر جريت أبو ثلاثة ولا أبو ستة الآن طلعوا ونعم مش عارف فيه ولا بسوه تعطر لأنه منظر العباد كويس جميل الله بدهه كمان هيا. ولكن منظر الله يا أخي أليه طهر؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لك ولي والسلام عليكم ورحمة الله